اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي الاعزاء في حكاية جديدة من حكاية شعبيه انا السندباد البحري صاحب الرحلات الكثيرة والمغامرات المثيره تبدأ حكاية منذ كنت طفلا بمدينه بغداد كان والدي شيخ بحارتها ومن اكابر افريائها نشأت في قصر كبير عالي البنيان كثير الحجرات مليئ بالاثاث الفاخر والرياش والتحف النادرة تحيط به حديقة غناء ذات اشجار باسقة تغرد الطيور على أغصانها ويملأ الجو عبير ازهارها كان القصر يغص خدما والحشم الذين كانوا يتصابقون في خدمتي وتلبية رغباتي فقد كنت وهابي وسلوته بعد وفاة أمي مدللا إلى ابعد حد لم يكن يشغلني في طفولتي هذا سوى اللعب طوال النهار الى ان يعود ابي في المساء حاملا لي اطيب الحلوى واشهى الماكولات و الهدايا فاعانقه واحتضنه ويوسعني هو ضمنا وشملا ما اجلس اليه واستمع الى عن رحلات التجار ونوادرهم واسفارهم عبر القفار وفي البحار حين بلغت السادس من عمري اراد لي ابي ان اتلقى العلوم الاولى وااخذ حظي من التعليم والتاديب أحضر لي المعلمين والفقهاء الذين بذلوا غايه جهدهم وكل وسعهم من اجل ذلك لكن غلبني الطيش والله وحب اللعب على الدرس احصل من العلم الا النظر اليسير مما احزنني كثيرا ومرت الايام وتعاقبت الشهور والاعوام بلغت مبلغ الشباب وأصبحت على عتبة الرجوله طلب أبي الي أن أكون له عونا في عمله وتجارته خصوصا بعد أن أصبح شيخا كبيرا تقدم به العمر وأفقده الحزن عن أمي كثيرا من نظاره الرجال وحيويتهم لكني لم أجد في نفسي ميلا إلى العمل ولا رغبة في التجارة بل انصرافا تاما الى اللهو وقضائي اكثر الاوقات في رحلات الصيد مع الأصدقاء وذا تمساء حين عدت إلى القصر رأيت تجار المدينة يملاون أرجاء وهم في حزن وبكاء الخدم ينتحبون وجو الكآبه يخيم على انحاءه عرفت بان ابي حبيبي قد فارق الحياة مضت علي أيام كثيرة وأنا حزين لفقد والدي الذي كان كل دنياي بعد ان فقدت امي وانا طفل رضيع فما عرفتها ولا استمتعت بحنانها ولا دفئ حضنها بقيت داخل القصر لا أغادرها ولا أعرف كيف اواجه الحياة والمستقبل وفي صباح يوم جاءني كبير الخدم كان مقربا من ابي يحمل بيده صندوقا صغيرا فيه رزمة من المفاتيح وسلمه الي قائلا هذه يا سيدي مفاتيح حجرات القوه حيث ابن ابيك وقد ان لك ان تفتحها لتحصي مالك وتعرف ما تركه لك والدك شكرت الرجل وطلبت إليه أن يرافقني إلى القبو أحضر مشعلا ونزلنا سويا إلى القبو فتحت الباب فرأيت مجموعة من الحجرات دخلتها واحدة بعد الأخرى وانا في حيرة وعجب وذهول كانت الحجرات مليئة بقدور طافحة بالضنانير الذهبيه وصنادق المجوهرات مما لا يحصيه حد ولا يقدره بمال. غمرتني السعاده وذهبت الدهشة بحزني ونسيت فجيعتي بأبي اخذت بعضا من المال وحملت الخادم قدرا منها اغلقت الحجرات وباب القبو وصعدت إلى غرفتي أمرت كبير الخدم أن يضيء مع قدوم الليل قناديل القصر كلها ويرسل في طلب اصدقائي ورفاقي وفي المساء كان القصر يتلألأ بالأنوار ويحفل بصور من الأتراب والرفاق الذين أخبرتهم بما عندي وما صار إليه أمري أخذوا يهنئونني ويزينون لي الحديث ويزخرفون الكلام ويقيمون المديح أعطيتهم الكثير من الأموال والهدايا وافترقنا لنلتقي في الليلة التالية جاءوني عشية ومعهم المنشدون والمغنون سهرنا الليله كلها في طرب وغناء وعسب ومع بزوغ الفجر خرجوا من عندي محملين بما اعطيته لهم من مال وما اغدقته عليهم من هدايا تكررت الليالي وكل ليلة تمضي يذهب معها الكثير وكل ليلة تأتي تأخذ معها الكثير ايضا حتى اصبحت حديث كل اهل المدينة بتبذيري واصرافي وفسادتي ولاء جاءني بعض المخلصين ينصحونني ويطلبوا الي ان امسك وان اصرف عني رفاق السوء وافتح متجر أبي الذي ما زال مغلقا منذ وفاته لكنني سخرت ممن نصح تابعت من يتملكني إلى أن ذهب كل المال وساء الحال وانفض عني الندم وهرب الأصدقاء وبدت لا املك شيئا بعد ان بعت كل ما في القصر من تحف وأفاف كما صرفت الخدم ايضا جزئا اطعامهم فضلا عن نفقتهم واجورهم وفي ليله اشتع يظلامها وجلست حزينا اهلاكني الجوع وارقني السهاد اخذت افكر ماذا افعل؟ وكيف استمر وانتهى بي تفكيري الى بيع القصر الذي لم يعد قصرا مع اول خيط من ضوء النهار خرجت إلى الشارع اضرب فيه على غير هدن حتى انتهيت إلى متجر صديق لابين وقفت عند بابه كاسفا ما ان رااني الرجل حتى أقبل علي أخذ بيدي واجلسني إلى جواره ومنادى على أحد غلمانه وأصر في اذنه بشيء انطلق الغلام حاولت أن أتكلم فلم استطع فقد خانقتني الدموع ربط الرجل على كتفي وقال لا تقل شيئا الآن وبعد بره عاد الغلام حاملا فوق راسه قصه كبيره تفوح منها رائحه الطعام الشهي وضعها بين ايدينا حاولت أن امتنع عن الاكل رغم ما من جوع فألح علي الرجل وأقسم فشاركته طعامه أحسست بأن عافية في نفسي وبدني تعود إلي فهمت الله تعالى وشكرت الرجل على ما أولاني فاستغفر وقال الآن تستطيع يا بني أن تحدثني بما جئت من أجله أقولت له لقد جئت لأعرض عليك شراء قصر أبي فقال ولماذا تريد بيعه اني لست بحاجة إليها بل بح الى ثمنه فقال ولماذا تريد ثمنه قلت لاني لم أعود املك دينارا ولا درهما فقال وبعد أن تنفق ثمن القصر ولا يبقى منه شيء ماذا تفعل قلت الأمر بعد ذلك لله يفعل ما يشاء فقال ان الله يأمرنا أن ننظر في امورنا توكل عليه بعد التعقل اليس كذلك فسكت فتابع الرجل يقول اسمع يا بني انني استطيع ان اشتري منك القصر واعطيك ثمنه الآن فورا وسوف اكون سعيدا بذلك لهلمي انه قصر بديع ليس له مثيل في بغداد كلها ولقد أنفق والدك رحمه الله على بناء أموال طائلة ولكني أرجو أن تسمع كلامي وتعمل بنصيحتي عليك أن تعمل وتكد وتكافح حياتي ليست أخذا بلا عطاء ولا سعاده بلا تعب والإنسان الذي لا يعمل لا حق له في الحياة وأكثر الناس مالا هم أكثرهم عملا وما من كبير في الثراء إلا وكان في الأصل صغيرا صاحب المال بغير عمل كأرض بلا زرع وهكذا كانت حالي لقد كنت في بدايات حياتي فقيرا معدما فعطف علي والدك واستخدمني عنده وحين راى جهدي وامانتي ضعف أجري ويوم اردت أن أكون تاجرا مستقلا في عملي وقف جانب جانبي وساعدني ولذلك فلن يضيع جميل هو صانعه عندي اذا أردت أن تعمل معي فستكون عندي مثل ولد واذا اردت ان تعمل وحدك فهناك متجر أبيك افتحه وانظر ما فيها وخذ ما تحتاجه مني المهم أن تعمل ولا تكسل ارتاحت نفسي إلى كلام الرجل وانشرح صدري فقلت له لقد قررت أن أفتح متجر ابي لعله يرضى عني ويسامحني فقال الرجل هذا هو الصواب وفقك الله وهداك ورعاك حين هممت بالانصراف قام الرجل وقدم إلي صرة من المال وقال هذه 1000 دينار اجعلها رأس مالك لتعينك ما تريد اخذتها منه شاكرا له فضله ونصحه وكرمه معتبرا اياها بمثابه الدين عندي توجهت من فور إلى متجر ابي وقفت عند بابه المغلق تاتامله متحصرا وقد علاه الترهاب وفي عينيه دموع حسره واسى على ما أصابه وما كان مني راني بعض جيراني والدي فالتفوا من حولي بدل من أن يشجعوني راح اكثرهم يسخر مني ويقول هل جئت لبيعدك أبيك بعد ان اهدرت ثروته انقلبت سخريتهم هذه الى تهديد ووعيد حتى ان أحدهم امسك بي وهسني ويقول اي تهتر المنحوس لا كان لك هنا ففزعت منهم ومن مقابلتهم اخذت اتكهر إلى الوراء انطلقت اعود نحو القصر وانا ارتجف اغلقت الباب خلفي وجلست حزينا مهموما وقد هدني التعب ثم استلقيت على فراشي واستسلمت للنوم صحوت فزعاً على طرقات شديدة انتابني خوف و... من ان يكون الطارق احد الذين قابلتهم وقد جاء في اثري ليخرجني من القصر من بيتي ويطردني من المدينة هكذا كان تصوري وخيالي جلست حائرا لا ادري ماذا افعل وازداد الضرب مما جعل خوفي ينقلب غضبا قررت ان افتح الباب اندفعت نحوه وفتحته بقوه بقيت واقفه عنده حتى خارت قواي انهمرت دموع من عيني وتخاذلت قدماي وكدت اسقط على الأرض لولا أن أمسكت بي هذا الرجل الطيب صديقي والدي فقد عرف ما حدث لي معت الجهر فسعى الي ليخفف عني لا تحزن يا ولدي ولا تياس واعلم ان الانسان اذا ضاق به العيش وتعذر عليه الرزق في مكان ما بل إلى مكان اخر وبلاد الله واسعه سااتركك الآن لتستريح على أن تحضر الي غدا ثم ودعني وانصرف وعدت إلى فراشي في صباح اليوم التالي ذهبت إلى متجر الرجل فوجدته بانتظاري لقيني مرحبا مبتسما بعد ان ضمن المجلس قال لي حين علمت ما حدث لك مع التجارة وانهم لا يرغبون في وجودك بينهم في السوق فكرت كثيرا في أمرك وهدانني تفكيري إلى أن تبدأ حياتك وعملك في مدينة أخرى غير بغداد فقلت مندهشا مستغربا يا سيدي ما تركت بغداد إلى غيرها في السابق قط فكيف أفعل ذلك الآن؟ اجابني إن بغداد كغيرها من المدن والرزق في كل مكان وأرض الله واسعة اذهب واشتر عشرة جمال وعد الي تركته وانا في حيرة من امري وفي دهشه من مطلبه ذهبت إلى سوق الجمال اشتريت عشرة منها وعدت اليه لاجده قد جهز لي امتاعه حزم احمالا فامر غلمان ان يضعوها على ظهر الجمال ففعلوا ثم ناولني صره اخرى من المال قائلا وهذه 1000 دينار اخرى اجعلها معك لتعينك في سفرك فقلت يا سيدي لا يزال معي بقيه كاف من الذي اخذته منك بالامس ويكفيني ما سأخذه من احمال فقال خذ ما اعطيك اياه وهو من بعض فضل والدك علي ولا سوف ترد دين تعود غانما ووفور الربح والرزق إن شاء الله تعالى وربما يطول بك الغياب وتنتقل من بلد إلى اخر أو ترغمك الظروف على بيع تجارتك بثمن بخس توكل على الله يا بني واجعل الصدقه والامانه مبداك في التجارة والله يوفق بعد وداع حار غلبتني فيه الدموع خرجت بالجمال وحمولتها إلى حيث تتجمع القوافل المسافرة المنطلقه يوميا الى مختلف الجهات كانت إحداها تتأهب للرحيل إلى مدينة البصرة انضممت إليها وسرنا في درب إلى درب حتى أصبحنا بين أحضان المروج الخضراء ثم استقبلتنا الصحراء برمالها وكثبانها توتنا في جوفها وغابت عن أعيننا مدينة بغداد غابتها كل الذكريات وأسلمت نفسي للمجهول الذي ينتظرني مالت الشمس للمغرب ونحن ناتسونه مايل فوق ظهور الجمال وهي تغد السير فوق الرمال يحثها صوت الحاد بانغامه الشجيه وصوته العب حتى تبدد مع غروب الشمس اخر ضوء للنهار نائد الرقب يدعون للتوقف فاستجاب الجميع انخلنا الجمال وانزلنا عنها الاحمال واقمنا ليلتنا في هذا المكان تجمع المسافرون والتجار في حلقات يتجاذبون اطراف الاحاديث ويسمرون حتى تستسلم اخيرا للرقاد يريحون أجسادهم من عناء يوم طويل شاق جلست وحدي وقد ذهب النوم عني دهمتني افكار كلها خوف من الغد الجديد والعالم المجهول والحياه التي لم اعهدها من قبل تذكرت حياتي واسترجعت ماضي ايامي ما بين لهو وعبث وثراء وتبذير ثم فقر وشقاء وجوع ندمت على ما فرطت وضيعت ثم استلقيت واستسلمت للنوم وتوكلت على الله انطلق ركبنا مرة أخرى مع بزوغ الفجر ظللنا في سيرنا حتى غربت الشمس فاقمنا في مكان بجوار نبع الماء يضلله النخيل في صباح اليوم التالي واصلنا السير بقينا على هذا الحال عدة ايام الى ان لاح لنا البحر عن بعد بلونه الازرق ولفحتنا نسماته العليله فانعشت نفوسنا المتعبه واجسادنا المنهكه ما هي إلا ساعه حتى كان سيرنا بمحاذاه الشاطئ سررت لمنظر البحر الذي كنت قراه للمره الأولى في حياتي والذي اعجبني اتساعه وأكبرت عظمة الخالق سبحانه تذكرت الحكايات التي كان يرويها لي عن رحلات التجار واسفارهم إلى اعالي البحار والمحيطات من خلال خيال طفولتي كنت أتمنى ان اكون واحدا منهم بدت لي مدينه شريطا متصلا على ساحل البحر اما اغلب اهلها فكانوا من البحارة أو الصيادين توسطنا ساحه كبيره تتجمع فيها كل القوافل جلسنا نستريح من عناء الرحله الشاقه اتى بائع الطعام والحلوه فاشتريت حاجتي منهم واكلت حتى شبعت شعرت برغبه في النوم اتجهت إلى نزل يسمونه الخان قائم في الساحة نفسها استأجرت غرفة للمبيت فيها حتى الصباح وتركت جمال وأحمال في حماية حراس القافلة في الصباح شاهدت جماعة الرفاق في القافلة النازلين معي في الخان يتناولون طعام الافطار فجلست معهم سمعتهم يتحدثون عن المركب الذي سيرحلون عليها سالت واحدا منهم عن وجهتهم فقال لي بأنهم يجوبون البحار لعده شهور يتنقلون فيها من بلد إلى بلد يبيعون ويشترون ثم يعودون بما قسم الله لهم من ربح وكسب فسالته إذا كان يمكنني أن انضم اليهم فاجاب بالايجاب ولكن بعد أن اتفق مع قبطان المركب توجهت فور إلى الميناء رأيت سفينه كبيره والبحاره فوقها هي حركة دائبة والقبطان يوجههم ويرشدهم اقتربت من وسلمت عليها اخبرته عن رغبة في الرحيل معه على سفينته وافق وطلب إلي أن أسرع بنقل احمالي إلى المركب توجهت على الفور إلى الساحه نقلت كل شيء إلى السفينة وبعت الجمال ووقفت فوق سطح السفينه امسح عراقي وأنتظر مع بقيه المسافرين هبوب الريح لنقلع علمت من القبطان أن رحلتنا ستكون طويله جدا نزور خلالها عده بلدان وشواطئ وعلى الرغم من انني كنت سعيدا لرحيلي إلا انني كنت أحس بشيء من الرعب في داخلي لا اعرف لها سببا ربما لانني اسافر في البحر للمرة الأولى أو ربما كنت اخشى المجهول ولكن في النهايه اجدني مشدودا إلى السفر غير عابئ بما يمكن أن يحدث فلطالما تمنيت هذا في صغري واليوم تتحقق الأمان كان معض التجار ما يزالون يتوافدون إلى السفينه والبحاره ما يزالون ينقلون البضائع والقبطان يستحثهم أن يسرعوا قبل غياب الشمس ما كادت الشمس تتوارى بالحجاب وتغيب وراء الافق حتى واتتنا الرياح بما تشتهيه السفينه نادى القبطان على البحاره أن يرفع المرساة وينشروا القلاع أسرع البحاره هنا وهناك يشدون الصوار ويجذبون الحبال تحركت السفينة في بطء وهدوء ثم تحولت عن الميناء إلى جوف البحر الواسع وقفت اقرب مدينة مصر وهي تبتعد رويدا رويدا عن الانظار باضوائها الخافته وتختفي بالتدرج الى ان غابت نهائيا حولت بصري عنها إلى الافق حيث المجهول تساءلت فيما بيني وبين نفسي عن اليوم الذي يمكن أن أعود فيه إلى البر إلى الأرض استيقظت في صباح اليوم التالي على نهار مشرق وريح رخاء طيبة جلست مع رفاق الرحله لنتحدث كان كل من المسافرين يحكي قصته حتى حان وقت الغروب فتحولت زرقه المياه إلى حمرة أرجوانية ثم هبط الظلام ليجعل من هذا البحر الممتد عملاقا غاضبا مهيبا تناثرت النجوم في السماء مضيئه يسترشد بها الملاحون وأوا كل منا إلى فرجه مرت ايام كثيره بل اسابيع عديده ونحن على هذه الحق وفي غايه السعاده لا يعكر علينا صفو رحلتنا شيء من اخطار البحار بعدها لاحت لنا جزيره شاهدناها عن بعد مكسوه بالغابه خضراء ناظره كانها زمرده تزين ثوبا ازرق فرحنا لرؤيتها واستبشرنا خيرا بوصول شاطئها الرملي نزلنا إليها تجولنا بجارها أكلنا من ثمارها وشربنا من مياه ينابيعها وأنهارها الجارية وجمعنا من ثمارها ما قدرنا على حمله هذا البعض إلى الشاطئ حيث سفينتنا بينما أخذ البعض الآخر في السير والتجوال واكتشاف معالم الجزيرة وكنت واحدا من هؤلاء انفردت عنهم وأنا في غاية السرور والمتعة مأذونا بجمال الطبيعة احسست كانني أنعم بالجنه شعرت بالتعب فجلست في ظل شجرة تدلى ثمارها كانها القناديل المعلقة طلبا للراحة قطفت ثمرا واكلتها طعمها اللذيذ وطعمها الطيب الشهي فاخذت ثانية وثالثه حتى امتلأت معدتي احسست ثقلا في جفوني ورغبه شديده في النوم سلطيت على الحشائش الخضراء ورحت في سبات عميق ولكن لا اعلم كم مضى علي من الوقت وانا نائم حين قمت مذعورا على صوت قرقعة مزعجة كانت الأشجار تهوي على الأرض الارض تهتز من تحتي وتضطرب وتنشق فتبتلع ما فوقها ماذا حدث نظرت هنا وهناك فرأيت عن بعد لهيب نيران تتصاعد في الجو بفوهات بركان عند قمة جبل عال والحمم تنحدر منها فتجرف كل ما في طريقها قمت واعد نحو الشاطئ ورجلاي تسبقان الريح من الدار سقطت ارضم اكثر من مرة فلما بلغت الشاطئ كانت السفينة قد رفعت اشرعتها وصارت بمن فيها وعليها إلى عرض البحر القيت بنفسي إلى الماء وأنا لا أعرف السباحه والعمو تعلقْتُ بجزمه طافية على سطح الماء وتشبثت بها حتى يداي فقدت الاحساس بيداي وخفت على نفسي فظللت أجاهد حتى ارتفعت فوقها قعدت متمكنا بين أقصانها المتشابكه المثقله بالثمار لم تكن لي رغبه بالطعام او احساس بالجوع إنما كان يسيطر علي الخوف والهلع من المصير المجهول مضت ساعات الليل كانها دهر يتطاول حتى لاحت أنوار الفجر ثم اشرقت الشمس فبعثت الدفء في بدني الذي كاد أن يتجمد تناولت من ثمر الشجرة فاكلت حتى شبعت وظل النهار بكامله وانا على هذه الحال وأقبل الليل ومعه الرهبه والخوف والبرد الشديد حدثتني نفسي اني هالك لا محاله سلمت امري إلى الله أن يفعل ما يشاء حاولت أن انام لكن نساعات الهواء البارد كانت اقوى من رقبتي تحول الهواء إلى ريح مزممجره عاتيه ارتفعت امواج البحر كانها الجبال وصرت أنا والشجرة قطعه واحده من شدة تعلقي بها كنا نرتفع حينا ونهبط حينا اخر ورحت مبهر. احسست اني اسبح في ظلام لا أرى ولا اسمع شيئا كل ما أحسه اني أهو من اعلى إلى اسفل ويبدو انني انتهيت إلى قاع البحر فها هي الرمال تلامس جسدي رغم أن جسدي لا يحسها أحسها بروحي بانفاسي ان فوق الرمال اركض على الشاطئ الحمد لله على انني ما زلت لقد نجوت انها الحياة لقد القت بي الامواج على شاطئ فشكرا لله لكنني منهك القوى ارتعد من البرد لا اقوى على الحركة فهل نجوت من الغرق لاموت من البرد متعب لابد ان اقاوم واتحمل واتجلد استجمعت قواي وأخذت أزحف فوق الرمال حتى وصلت إلى صخرة كبيرة احتميت خلفها من البرد القارس لكن ملابسي المبتله كانت أكثر من أن اتحملها فخلعتها وجلست عاريا ظللت ارتجف حتى شعرت بان انفاسي تكاد تذهب عني والموت يقترب مني تركت مكاني وقمت اجلس على الشاطئ بما بقي لدي من قوه فجر الدم في عروقي جمعت بعض الاعشاب والأغصان اليابسه وجعلتها فوق جسدي التقي بالبرد وبعد فتره من الوقت كانت ملابسي قد جفت ارتديتها وتوستت الاعشاب واستسلمت للنوم لم ادرك من الساعات أو الايام مضت علي وانا نائم استيقظت جائعا فقمت اتجول في الجزيره اقتطف من ثمار أشجارها وااكل رأيت ربوها عاليه فصعدت عليها القت نظره على الجزيره كانت صغيرة المساحه تتناثر حولها جزر عديده اصغر منها ظهرت لي عنب ارض كبيره لا يصل النظر إلى آخرها ولا يحيط بها ولكن لا سبيل لبلوغها جلست في مكان أفكر في حال وكيف اقضي بقيه عمر في هذه العزلة فوق أرض هذه الجزيرة الخاليه لا رفيق ولا انيس ولا خلاص تركت مكاني واخذت اتجول في الجزيرة مرة أخرى حمد الله على انني لن أموت من العطش اتصادفت نهرا صغيرا جاري تمرح في مياهه بعض الأسماك باحجام مختلفه امنه مطمئنه تناولت غصن شجره وعالجت احد طرفيه بخنجر فصار مدببا كانه راس حربا أحنتني في صيد سمكتين كبيرتين ثم جمعت عشبا جافا أشعلته بحجرين من الصوان ثم شويت السمكتين تناولت غذاء شهيا وشربت ماءا عذبا سائغا مرت علي أيام وانا في الجزيرة وحدي أنعم بخيراتها لم يعد يؤرقني سوى وحدتي وكثيرا ما كنت ادعو الله أن يمر مركب فيلتقطني ويحملني إلى أي مكان غير هذه الجزيره النائيه الخاوية الوحشه جلست من على الشاطئ ارقب غروب الشمس فحمل النسيم إلي اصواتا صادره عن بعد كانها غناء ظننت أمر أنني أتوهم ثم اسكت سمعي واذني جلت ببصري نحو الافق البعيد مخترقا الظلام الدامس الذي هبط لم أتبين شيئا ولكن اهيت بدات تقترب وتتضح هي اقرب الى الصراخ والعويل عيناي وحواسي كلها ناحيه مصدر الصوت فشاهدت ضوءا خافتا ضعيفا يظهر طراه ويختفي اخرى ثم وضح لي كل شيء كانت هناك بضعة قوارب عليها بعض المشاعل تتجه إلى الجزيره غمرتني السعاده وملات كياني صرت أقفز في الهواء فرحا واشير لمن في القوارب رغم أنهم لا يزالون على بعد بعيد مني وكيف يرونني في هذا الظلام ثم تراجعت عن كل ما صدر مني واعتراني الخوف فلعل اصحاب القوارب من القراصنه أو من سكان جزيرة أخرى قريبه لن يرضيهم وجودي هنا قررت ان اختفي وراء الاشجار لاتبين حقيقه هؤلاء القادمين وأعرف منهم هم ولقد كنت محقا في تصوري وحذري فما إن اقتربت القوارب من الشاطئ حتى رأيت رجالا يقفزون منها عرات الاجساد غنظ الملامح كانهم الشياطين يمسكون بفتاغيره جميله رائعه ينسدل شعرها الذهبي الأصفر على كتفيها هي يزيدها سحبا ترتدي ثوبا مزركشا مزخرفا سابقا يدل على اعت أصلها وأنها من ذوي النعمه والثراء كانت تبكي وتصرخ بين ايديهم وهم يجرونها جرا ويقصون عليها تذكرت ما رواه لي بعض ال عن اناس المتوحشين ممن ياكلون لحوم الاداميين تألمت لمصير الفتاه وتمنيت لو أن في مقدوري أن اسعى لخلاصها من بين ايديهم إن لا حل امام كثره عددهم ورماحهم التي تلمع رؤوسها في الظلام كانها البوارق مضىوا بالفتاه إلى داخل الجزيرة تسللت خلفهم حتى بلغت تلك الربوه العاليه ازاح صخره كبيره في أسفلها ثم القوا بالفتاه داخلها عادوا الصخره الى مكانها ووقفوا يرقصون ويهزجون ويقفزون في الهواء بعد أن انتهوا من لهوهم عادوا الى قواربهم ورجعوا من حيث اتوا خرجتم من مخبئي واتيت الصخرة جاهدت في زحزحتها من مكانها وتمكنت من ذلك بعد جور مضنده ودخلت كانت الفتاة المسكينه مستلقيه على الارض كانها الملاك في ثوبها الابيض الناصع وبراءة وجهها لقد كانت في غيبوبه انحنيت عليها واخذت رأسها الصغير بين يدي ربت بلطف على وجنتيها وهززتها هزاً خفيفاً عندما فتحت عينيها ونظرت الي عادت إلى الصراخ والبكاء ثانية تنادي اباها و امها بلطفتها وهدأت روعها وطمأنتها وقلت لها لا تجزعي يا صغيرتي فلست أريد بك شرا انما جئت لانقاذك اطمئني لكلامي خصوصا بعد أن تفحصت هيئتي التي تختلف عن وجوه خاطفيها وكذلك الكلام وطريقه المعامله وسألتني بسذاجه وبراءه هل ستذهب بي الى ابي وامي فقلت نعم ولكن من ابوك واين هو اشابت ان ابي ملك على بلد كبير فقلت وكيف وقعت في يد هؤلاء الاشرار قالت لا أدري كل ما اذكر أنني كنت ألعب في حديقه القصر بحراسه خادم من الخدم ما بين ذراعيه كان وضع كفه على انفي وفمي فلم اشعر إلا وانا بين جماعه من امثاله في قارب يمضي في البحر اخضت اصرخ وانادي على ابي وامي كان الأشرار يقولون لي لولا انك في زعيمنا لقتلناك الآن واكلناك عندما سمعت من الفتاه قصتها ادركت أن العصابه سوف تعود ومعه زعيم تحيرت فيما يجب أن افعل اذ ليس لي أو للفتاه وسيله هروب او دفاع في هذه الجزيره كان الليل قد مضى وبدا نور الصباح يشرق فاضاء الجزيره انكشفت لي المغارة التي نحن بداخلها فإذا هي مليئه بعظام بشريه وجماجر وبجوانبها قدور واوان مليئه بالحلي والجواهر النفيسه والاحجار الكريمه وقطع النقود الذهبيه اخذتني الدهشه وتعجبت مما ارى فكم من ضحيه قتلوها وكم من قصر سرقوه ان مثل هذه الاشياء والتحف والكنوز لا توجد إلا في قصور الملوك والامراء خرجت مسرعا والفتاه معي لنكون بعيدين عن هذا المكان اتجهنا إلى مكان آخر قريب من الشاطئ أجلستها متوارية بين الأشجار والاقصان أحضرت لها شيئا من الثمار اخذت تاكل بنهم من لشده جوعها جلست أراقبها حزينا بينما تنظر الي وتبتسم مطمئنة لوجودي ثم غلبها النعاس فنهدت اخذت أفكر في مصيري ومصيرها عند عودتي خاطفيها عاجلا أم اجلا ولاول مرة لم أحس بالخوف على نفسي إن في على هذه الفتاة البريئة اتجهت ببصري إلى السماء ادعو الله تعالى ان ينقذنا من ايدي أولئك الوحوش اهداني الله إلى فكرة بعيدة التحقيق لكن لم يكن امامي سوها تركت الفتاه نائمه اسرعت الى المغاره كي اعيد الصخره الى مكانها وامام باب المغاره دفعني حب الحياة وشهوه المال إلى أن أدخل واخذ من كنوزها حملت ما قدرت عليه وخرجت ثم اعدت الصخرة إلى مكانها اسرعت الى حيث تركت الفتاة فوجدتها ما تزال نائمة القيت بحملي وخلعت قميصي ثم جعلته كيسا اودعته كل ما معي جلست وقد غلبني النعاس فنمت نوما متقطعا الى انقظت الفتاة وعادت تسئل متى سأذهب بها إلى ابيها اجبتها بأن هذا الامر سيعشم ليلا تحت ستار الظلام حتى لا يرانا الوحوش ارخون ثم سألتني عما يحتويه الكنز الذي بجانبها فاخبرتها بما فيها وبان هذه الأشياء قيمة وغالية الثمن في بلادي فقالت حين تذهب بي إلى والدي سيعطيك منها الكثير وكذلك والدتي ثم تسألني عن بلادي وعن سبب وجودي في هذه الجزيرة فقصصت عليها قصتي وحكيت لها حكايتي وحكايات اخرى اسلها إلى أن انقضى النهار عندما حل الليل حصل ما توقعته فقد سمعت الغناء من بعيد نظرت إلى البحر ورايت أضواء القوارب وهي تقترب نحونا انتاب الفتاه ذعر شديد لكني طمئنتها وأخبرتها بما عزمت عليه فسننت وسكن راؤوها وصل القارب الأول إلى الشاطئ كان يحمل زعيم العصابه ومعه بعض الاتباع وهم يغنون ويصرخون باصوات منكره ثم وصل القارب الثاني وتابعه الثالث ترجل الجميع واتجهوا بعيدا عن مخبانا قمت من فور مسرعا حملت الفتات الى أحد القوارب وعدت حملت الكيس بما فيه وضعتهما بعد ذلك حللت رباط القاربين الاخرين ودفعت بهما إلى ابعد ما استطيع داخل البحر كي تجرفهما الامواج ويحملهما التيار بعيدا عن الشاطئ بعدما دفعت القارب الذي فيه الفتات والكتس قفزت إلى داخله وتناولت المجداب رحت اضرب به في الماء بكل قوتي لابتعد سريعا عن الشاطئ اجت سكنت الاصوات فادركت أن العصابه قد اكتشفت بل فتشت فضاعفت من التجديف في خش يلحقوا بنا ويدركونا ولم يمض وقت طويل حتى كانوا يصرخون على الشاطئ ويرموننا بالحراب لكننا كنا قد ابتعدنا بما فيه الكفايه واصبحنا بامان القى بعضهم بنفسه إلى الماء يريد أن يلحق بنا سباحه لكن هيئته هيئته فاين سرعة القارب بالمجداف من سرعه السباحين نجونا بالله من شرهم ولم نعد نراهم بالإضافة إلى عزلتهم في هذه الجزيرة ومضيت أضرب بالمجداف على صفيا تزداد قوتي كلما رايت السعاده والفرحه على وجه الفتاه التي ما كانت لتصدق انها نجت من ايدي أولئك البرابره المتوحشين اتخذنا سبيلنا في البحر إلى الارض الكبيره التي حدثتكم عنها قبلن وهي مملكه واتات كما قالت وحيت أشرت ما إن اقتربنا من الشاطئ حتى لاحت لنا معالم مدينه كبيره عامره بالابنيه الضخمه والقصور الشاهقه صرخت الفتاه فرحه هذه مدينتنا اقلت لها بعد قليل ستكونين في احضان والديك فاجابت وانت معي فسيوكافئك ابي كثيرا قلت ان مكافأتي هي عودتك اليهما سالمه فلارض الله لأن اتعرض لهذه المخاطر والمغامرات ثم اقول السبب في خلاصك ولقائك نزلنا إلى الشاطئ والناس قد تجمعوا ينظرون إلينا ما ان راوا الفتاه حتى هجموا علي واوسعوني ضربا بالايدي وركل بالارجل بينما حمل اخرون الفتاه بعيدا حضر الحرص ومن غير سؤال ولا جواب قيدوني بالسلاسل ساقوني إلى السجن ذهبت كل محاولاتي في شرح الموقف لهم سدى اد كانوا يتصورون بأنني خاطف الأميرة الصغيرة بنت الملك وفي زنزانتي في السجن جلست ابكي حالي وسوء حظي فكلما خرجت من ورطه ومحنه وقعت في مثلها أو اسوا منها ومن يدري هذه المره كيف ينتهي امري ويكون مصيري ربما ربما افقد عنقي قبل أن تعرف الحقيقه مكث يوما وليله في السجن اجهل المصير وأنتظر قدري ثم سمعت جلبة وضوضاء خارج الزنزانه ثم فتح الباب أسرع الحراس نحوي يحلون وثاقي ومن ورائهم رجل يعلوه الوقار انحنى له الجميع احتراما ثم تقدم نحوي وانحنى امامي اعتذر مني على كل ما حدث وحصل كنت في ذهول من فرحة الخلاص وعرفت بعد ذلك أنه قائد الحرس مسك بيدي وقدمني امامه وخرجنا في موكب حتى باب القصر ادخلوني الحمام اغتسلت بالماء المعطر الوند جاءوني بثياب فاخره وحلة مزركشة لا يرتديها سوى طبقه الامراء وضعوا على راسي عمامه مرصعه بالاحجار الكريمه وضوئي الى قاعه الفسيحه وقف في أرجائها الوزراء والقبراء وتجمعوا يهنئونني على بطولتي وشجاعتي وسلامتي ثم حضر الملك والملكة وأميرة الصغيرة انحنى الجميع إجنالا ووقارا واسرعت الأميرة نحو وتعلقت بي اشارت نحو الملك والملك قائلة قائله هذا أبي وتلك أمي تقدم الملك مني وقال انهض أيها الرجل الشجاع لقد قابل جنود احسان كليب إليك اليك إلى الى السجن ظنوا منهم أنك خاطف الاميره أريد أن اعتذر إليك واؤافاك فاطلب ما تشاء كنت قد فقدت كيس الجواهر التي جمعتها من المغاره وهي الثروه الآن بعد أن فقدت كل شيء فقلت للملك مولاي الملك لا أريد شيئا سوى الكيتس الذي اخذه الجنود مني فضحك الملك وقال إن الكيس في حجرتك التي خصصتك بها طوال مدة إقامتك عندنا اما المكافأة فهي شيء اخر قلت يا مولاي ان مكافاتي هي سعادة الأميرة الصغيرة بعودتها سالمه اما الكيس ففيه كل ما يعوضني بعد ان ضاعت مني ثروتي تجارتي قال الملك وكيف كان ذلك فحكيت له حكايتي كلها في اليوم التالي دعاني للقائه دخلت عليه قاعة العرش كان الوزراء والأمراء يقفون من حوله ما إن رآني حتى نزل عن كرسيه وبادر للقائي وهذه لفته عظيمه قلما يفعلها الملك إلا لمن هم على مستواه فاله في السلطان والحكم اخذ بيدي واجلسني إلى جواره ثم قال من الآن أنت وزير الاول لك قصر خاص بك ولك الحكم والسلطان والكلمة النافذه على البلاد والعباد فقلت شكرا لمولاي الملك على هذه الثقه الغالية فقط أريد هذيبا أن أمسك بعصابه الوحوش الذين خطفوا الاميره قبل أن تسنح لهم الفرصه ويفر من الجزيره حينما نشرهم وخطرهم فقال الملك افعل ما تجاء مما تراه مناسبا فانت صاحب الرأي والتصرف كماك كل ما تجده بحوزتهم من مال ومتع وفي نفس اليوم ارسلت حمله الى الجزيره من مراكب كبير مملوءه بالجند المدججين بالسلاح بالجزيرة بالجزيره والقبض على افراد العصابه واستولوا على أموالهم وكنوزهم ومدخراتهم وحين عاد بهم امرت بضرب اعناقهم انتقلت من قصر الملك إلى قصر الجد وفي كل صباح كنت أحضر إلى ديوان الحكم أصرف شؤون البلاد واعطي الأوامر واتلقى الشكاوى وفي المساء اكون في حضرة الملك والملكه والاميره الصغيرة مضت شهور عديد على هذا الحال وأنا قائم بمهام الحكم والوزاره خير قياده نشرت العدل بين الرعايه واصبحت البلاد كلها في امان ورخاء وفي ذات يوم جاءني رئيس الحرس يخبرني بدخول مركب إلى الميناء فيه تجار من مدينة البصرى فطالبه ان يحضرهم إلى مجلسي فورا جلس غيرهم وقد سرحت بخيالي بعيدا استرجع الذكريات عن مدينه بغداد والرجل الطيب الذي عطف علي ونصحني وساعدني هذا رئيس الحرس ومعه التجار ركاب المركب نظرت إليهم بدهشه وعجب لقد كانوا زملائي في المركب الذي ابحريها من ميناء البصره لم يعرفوني ولم يذكروني مررت بيدي على لحيتي ففطنت إلى أن غيرت عليهم وصرت ابدو أكبر سنا كما أكسبتني الوزاره هيبه ووقار سالتهم أين قبطان المركبة؟ اخبروني انه ما يزال فيها فأمرت باحضاره أسرع قائد الحرس وجاء به وادخله علي كان كثير الخوف شديد النور يظن أنه قد ارتكب خطا يستوجب العقاب فطمئنته و ثم ذكرته باشياء حدثت منذ خروجنا من البصره بدت الدهشه على وجهه ووجوه اصحابه وقال القبطان نعم نعم يا مولاي كان معنا راكب شاب تغير السن اسمه سندباد كان من أهل بغداد فقدناه في جزيره نزلنا بها للراحة وقد التهمته الحمم البركانيه قلت: ولماذا لم تحاول انقاذه؟ قال: لقد راينا الجزيره كلها تهتز تحت أقدامنا والهمم تتساقط فوق رؤوسنا فأسرعنا بالفرار إلى السفينة نطلب النجات كل يحاول انقاذ نفسه لم نتبين غيابه عنا إلا بعد أن أقلعت من السفينة ولعله يا مولاي كان بعيدا عنا فوق أرض الجزيرة منفردا بنفسه قلت واين تجارته وبضاعته التي كانت في السفينه قال القبطان وجوده كما هي لم تمسها يد بسوء حفظتها له حتى أعود إلى بغداد فاسال عن اهله واسلمها لهم ساشعر عن حقيقة ما يقول القبطان فانه صادق وامين والبضاعه ما زالت معنا في المركب قلت في نفسي سبحان الله المال الحلال لا يضيع ثم التفتت إلى التجار وقلت لهم ما رايكم لو أن صاحب هذه البضاعه ما يزال على قيد الحياة فقالوا جميعا مستحيل لقد راينا الجزيره من على ظهر السفينه تشتعل كلها لابد انه هلك فقلت لهم لقد عجلتم بالحكم ونسيتم ان من على كل شيء قدره نظروا الى وجهي جيدا وتفحصوا فيه وتحققوا مني قالوا انت كنت مولانا الوزير وصاحب الحضوة عند الملك كما علمنا قلت لهم وماذا لو كنت انا السندباد حكيت لهم حكايتي كلها فمن غير تكليف يعانقونني ويهنئونني بالسلامه وبما حصلته من جاه وسلطان صار القبطان يعتذر ويتاسف على ما حدث فطمأنته بان بذل ولا عاتب عليه استضفته في قصري قصصت على الملك الحكايه فتعجب وأمر رئيس ديوان رسائله ان يكتب قصتي قال لي لا بد ان هؤلاء التره فتذكرك ببلدك وانت تحن اليها بالطبع فقلت نعم يا مولاي وبودي ان ارافقهم لو اذنت لي فقال الملك انت تعرف مكانتك عندنا وحب الرعيه لك لكني اعرف ايضا حنين الانسان الى وطنه وأهله فإن فايضا ترحل معهم فلك ما تريد الا ان نراك ثانيه قلت لك عهدي ووعدي بك فان قلبك تعلق بحبكم أحب هذا البلد الكريم المضياف ولن أغيب طويلا بإذن الله وجاء يوم الرحيل ذهبت لوداع الملك والملكة والأميرة الصغيرة كان وداعا حارا غلبتنا فيه الدموع وقف الوزراء والأمراء وهم في غاية الحزن لفراقي حمل كل منهم هدية نفيسة على سبيل الذكرى راحوا يعانقونني بيتمنون لي الوصول جاء الدور على الملك والملكه والاميره الصغيرة كانت هديتهم صناديق مليئه بالضرر والجواهر النفيسه صار الجميع مع في موكب مهيب حتى بلغنا مرسى السفينة في الميناء فسلمت عليهم وودعتهم فردا فردا وعاهدتهم على العوده اتليت ظهر السفينة وقف الناس على الشاطئ يوحون وكانني ملك او سلطان تحرك المركب من الميناء كتب الله لنا السلامة في رحلتنا هذه حتى بلغنا البصره ولما نزلنا إلى البر اشتريت 300 جمل حملتها باحمالي ومالي وصارت قافله كبيره لم ير الناس مثلها في السابق وبعد ايام كنا على مشارف بغداد بغداد من الوطن خرج الناس للقاء بعد أن سمعوا بحجم القافلة قصدت اولا إلى التاجر الطيب الكريم صديق والدي وقد ازدحمت الشوارع والاسواق بالجمال المحمله حين قابلته عانقني بحراره والدموع تنهمر من عينيه اخذ يردد بسم الله ما شاء الله رحم الله والدك لقد أنجب رجلا من خيرة الرجال ناولني مفتاح القصر فشكرته معترفا بفضله واحسانه وحسن توجيهه لم تمضي سوى ايام قليله حتى عاد إلى القصر بهاؤه وجماله امتلئ بالخدم والحشم وامتلأت حجوراته بالأموال والنفائس لم يعد ينقصني فيه إلا أهل العلم والفضل وكذلك الفقراء واصحاب الحاجه أما متجر أبي فقد صار أكبر متجر في السوق وفي بغداد كلها عادت لمكانة ابي بين التجار وطابت لي الحياة و كنت قد حدثتكم في رحلة الأولى عن الاهوال التي مررت بها والاخطار التي واجهتها وقد كتب الله إلي سلامه بعوت الى بغداد محملًا بالهدايا الطائله والتجاره الرابحه اسعدت قصري واعدت له البهجه والفرحه فتحت متجر ابي وغدوت مقدمًا على تجار المدينه مضت الايام والاعوام وأنا في بغداد هادئ الحال مطمئن الخاطر والبال ازداد مالي وتتسع تجارتي ويكد عمالي ذا يلما حضرت الى متجر احد التجار الذين كانوا معي في رحلة الأولى لم أكن قد رايته بعد عودتنا فقدمت اليه وعانقته سلمت عليه وجلسنا نستعيد ذكرياتنا ونتذكر كل ما مر بنا في صفرنا تذكرت الملك والملكه والاميره الصغيرة وكيف اني كنت قد وعدتهم بزياره مما حرك اشواقي إلى السفر والى رؤيتهم سألت الرجل عما إذا كان هناك مراكب وسفن تذهب إلى بلادهم اجابني بأن كثيرا منها يذهب إلى هناك وانه على استعداد لأن يسافر معي إذا رضبت في ذلك اتفقنا على موعد لا يتعدى الشهرين نجهز خلالهما انفسنا ونشد بعد ذلك رحالنا مضت المدة واصبحت جاهزا مستعدا اوصيت عمال برعاية متجري واعمالي وتركت القصر في حراسه الخدم بعد أن تركت لهم من الاموال والماءونه ما يكفيهم لمدة عامين خرجت أنا وزميلي في قافلة كبيرة محملة بكل انواع تجارتي والهدايا وبعد أيام بلغنا مدينة البصره فأقمنا أياما بانتظار سفينه تكون وجهتها إلى حيث نريد ونصد ما إن رسى المركب في الميناء حتى القينا بأحمالنا ومتاعنا مع مجموعة من التجار الذين سعدوا بوجود بينهم حين عرفوا من انا كانت أخبر رحلة اولى قد انتشرت بين جميع التجار وارباب التجاره لم يمض سوى وقت قليل حتى طابت لنا الريح فاقلعنا على بركة الله تاركين البصره توغلنا في اعماق بحر لا نهايه له نزلت إلى بطن المركب حيث تركت زميلي بجوار أحمالنا اخذنا نعيد ترتيب وضعها ليسهل علينا فتحها وإخراج ما نريده منها عندما نشاء ثم جلسنا ناكل حتى شبعنا وحمدنا الله استسلم زميلي للنوم فترقته وصعدت إلى ظهر السفينه حيث كان بعض التجار والمرافقين اخذوا يسالونني عن أحوال البحر واهواله وعن الجزيرة التي ثار بركانها والجزيره التي انقذت فيها الأميرة الصغيرة وعن البلاد التي نقصدها وسبق لي ان عملت وزيرا عليها استمر الحديث بعد الوقت حتى أوشكت الشمس على الغروب فضل جمع وهذا الكلام وأول البعض إلى فراشه وذفاره وفي بطن المركب انصرف الآخرون لبعض شؤونهم ظللت وحدي أنظر إلى الماء والسماء حيث كان قرص الشمس في الأفق البعيد يختفي تدريجيا لينعكس من ثم على صفحة القمر نورا فضيا امتلأت نفسي بمزيج من السعادة والرعب كانت النجوم والكواكب في السماء تتألق كحبات من عقد اللؤلؤي تهدي الحائرين وترشد التائهين وتنير طريق الضالين أعجبت لقدرة الله تعالى خالق الكون ومنظم أفلاكه التي تسبح في الفضاء الرعب ولا يختل نظامها على مدى ملايين السنين اذبلت نسائم البحر علي فشعرت بالنعاس ي دب الى اجفاني قصدت الى حيث فراشي وغلدت للنوم في صباح اليوم التالي كانت السماء ملبدة ببعض الغيوم والرياح تشتد بعض الشيء فمكثنا في جوف السفينة خوفا من الأمطار مضى النهار كله على هذه الحال إلى دخول الليل حيث اشتد البرد تغطرت بالاغطيه السميكه ونمت ثم أفقت فجاه مذعورا على هزات عنيفه والرجال من حولي في فزع كبير يصرخون ويصيحون سمعت لطمات الامواج على جوانب المركب كانها الصواعق المتلاحقه مما جعل السفينة تتمايل بشدة ذات اليمين وذات الشمال وتعلو وتهبط ولا حلنا الموت قريبا لم يعد امامنا اي امل بالنجات اشتدت ضراعتنا وتوسلاتنا الى الله العلي القدير أن يراف بنا ويرحمنا انتابني حزن عميق وشعور بالاسى والندم على ترك الحياة الهادئه التي كنت اعيشها ورغبه المجنون في السفر بعد الذي لقيته فيه من قبل اسلمني الحزن الشديد إلى حالة من النعاس استلقيت على فراش ثانيه واغمضت عيني وانا لا ادري اه هو نوم ام ياس ام اغماء كل الذي حدث أنني صحوت مرة أخرى رأيت الجميع من حول نياما والسفينة تتهادى ببطء فوق صفحة الماء تركت الفراش واسرعت بالصعود إلى السطح استقبلني ضوء النهار وأشعة الشمس نظرت إلى البحر فإذا هو هادئ ساكن الامواج فقلت سبحان مغير الاحوال ظللت في مكان استمتع بدفئ الشمس ثم بدأ الركاب يتوافدون الي ويقفون إلى جانبي علمت منهم ما حدث وما لاقوه في ليلتهم الرهيبه من قوه البحر وغضبه كانوا في عجب من نومي ولا مبالاتي فأخبرتهم أنني لقيت من الأهوال والمخاطر ما يفوق الذي حصل اضعافا مضاعفه مضت الأيام بعد ذلك متعاقبه هادئه لا يعكر صفوها شيء ثم لاحت لنا على البعد جزيرة كبيرة تكتسي جبالها الغابات ذات الأشجار العالية فرحنا لرؤيتها سألت قبطان المركب عن اسمها فأجاب بانه لا يعرف عنها شيئا ولم يسبق له أن مر بها او راها فقلت له كيف لا تعرفها وانت تعرف طرقك في هذا البحر الواسع الممتد فأجاب بانه ربما يكون قد ضل الطريق بسبب العاصفه التي واجهناها استحلفني أن لا اخبر احدا من الركاب على أنه بمجرد نزولنا إليها وتزودنا بحاجتنا منها سيهتدي في الليل بالنجوم إلى الطريق الصحيح نزلنا إلى الجزيرة فوجدتها متعة للعين وبهجه للنفس طلب إلينا القبطان أن نتجول خلالها ونجمع منها ما نقدر عليها من الثمار والماء العذب وضح لنا منذ البداية انها خالية تماما من الناس حيث لم نصادف بشرا على الإطلاق وان كانت فيها كل مقومات الحياة وأسباب العيش عجبت أكثر وأنا اتجول فيها من ارتفاع اشجارها وعلو اغصانها اطمئنت نفسي لعدم رؤية براكين فيها هذا ما جعلني اتوغل بداخلها وأنا في امان من اي خطر اخذت انتقل من مكان إلى مكان مستمتعا بما ارى حتى كلت قدمي جلست لأستريح قليلا وكنت منفردا عن اخواني وزملائي حانت مني التفاتة إلى الأشجار البعيدة فخيل الي أنها تتحرك من مكانها ظلنت انها اوهام اغمضت عيني ثم فتحتها ثانية ورايتها تتحرك حقيقة تملكتني الدهشة واعقبها الرعب والهلع لأن هذه الأشجار المتحركة لم تكن سوى طعم في فم حيوان هائل الحجم بشع الخلقة له رأس يشبه رأس السلحفاة وأسنان كاسنان التمساح ينتصب واقفا على قدمين كبيرتين يداه قصيرتان وهو في وقفته اعلى من كل الاشجار حاولت الهروب والجري قبل ان تقع عينه علي فاذا به يسرق سرقة جعلتني أجمد في مكاني كتمثال ولا أقدر على الحركه ثم تواريت بين الاعشاب كي لا يراني نظرت اليه لا ارى حيوانا اخر مثله ينضم اليه وقف الاثنان ينظران الى ناحيه البحر حيث ترسو سفينه انطلق فجأة عدوان إلى هناك ويحطمان الاشجار في طريقهما فيسمع لها صوت في تكسرها يشبه قرطعه العظام حاولت ان اسرع الى زملائي قبل أن يدركهم الوحشان لكن الوقت قد فات وان لي ان اصبق خطواتهما وحين وصلت رأيت ما جعلني افقد الوعي واقع إلى الارض ماكشيا علي كان الوحشان يقفان وفي فم كل منهما أحد الرجال كانه عصفور صغير بين فكي اسد اما الزملاء الباقون قد فروا ولكن إلى الماء يلقون بانفسهم في اليم بقصد السباحه إلى المركب وحال بيني وبين الشاطئ هذان الوحشان وقفت في مكان لا اقوى على الحركه ذهب صوتي فلم أقدر على الصياح اقلع المركب فورا بالناجين عليها تاركا وراءه جثث الرجال الذين وطئهم الوحشان بأقدامهما ورجلا بعيدا عنهم يندب حظه وينع سوء مصيره انتهى الوحشان من وجبتيهما وتركا المكان عائدين من حيث أتيا وماضت السفينة بعيدا بمن نجا وبقيت وحدي يكاد الحزن يقتلني لم اعد ادري ماذا افعل بعد أن فقدت قدرتي على الحركة والتفكير لم يعد امامي إلا أن أستسلم لقدر المحتوم أو اقتل نفسي بيدي قبل ان اصبح طعاما لهذه الوحوش البشعه المخيفه أي مصير ينتظرني هل لي من مهرب من هذه الجزيرة الملعونه في رحلتي السابقه تعلقت بشجره قذف بها طوفان حمم البركان الثائر إلى الماء ونجاني الله اما الآن فمن اين لي بشجره مثلها وان وجدت فكيف أحملها وحدي وأين تذهب بي وأنا لا أرى أثرا لجزيرة أخرى؟ رحمك ربي لك الأمر من قبل ومن بعد وأنت على كل شيء قدير هذا ما كنت احدث به نفسي وأنا قابع في مكان أبكي حظي العاثر لم يكن امامي ما أفعل سوى ان اظل على حالي فمن يدري ربما يعود المركب مرة أخرى قد يخبرهم زميل انني لازلت زلت هنا لكن ربما ظنوا انني مت واني صرت طعاما في بطون تلك الوحوش لا لا لا يمكن أن يعودوا لقد رحلوا فارين بانفسهم ناجين بأرواحهم واجسادهم ساضل وحدي هنا امام تلك الوحوش التي هي اقوى من الشياطين واعتا من المرضه انتهى حديثي مع نفسي وانتهى معه ليل طويل عاصف بافكاري وعقلي ومشاعري اشرقت شمس يوم جديد قد يكون آخر ايامي عمري ساعد هواء البحر وبرودة الجو على احساسي بالجوع الشد تسللت في حضر إلى داخل الجزيرة أبحث عن بعض الثمار شاهدت عن بعد قبه بيضاء اتجهت متيمنا أن أجد فيها ساكنا من البشر يونس وحدتي ويعمل على حمايتي ما ان اقتربت منها حتى رايت اغصان الشجر تحيط بها من كل جهه ادهشني الا ارى لها بابا أو نافذه أو ثقب وانما كانت على هيئه بيضه كبيره بينما كنت ادور حولها بحثا عن مكان انفذ منه إلى داخلها سمعت ضربات عنيفه وقرقعت أشجار تتعظم انطلقت اجري بعيدا واختبأت خلف صخرة كبيرة رايت الوحش المخيف للمره الثانية كان واقفا امام القبه البيضاء يتشممها بانفه ويلعق سطحها بلسانه ثم رفع احدى يديه وكاد يهوي عليها لولا أن سمع صرخه اتيه من اعلى رفع راسه إلى السماء وفعلت أنا مثله رأيت طائرا ضخما يحلق ثم ينقض بسرعة على هذا الحيوان أنشب فيه مقالبه وهو يصرخ صراخا مخيفا ثم اخذ يضرب عين خصمه بمنقاره الحاد حتى سال منها الدماء اندفع الوحش هاربا من امام الطائر الذي كانت له الغلبة بعد معركة هائله انتهت المعركه وجثم الطائر فوق هذه القبه التي لم تكن الا بيضه اي ان أن ان الخطر يتهددني ايضا من السماء فهذا الطائر الكبير كانت له مخالب حاده كاسنان الحيوانات المفترسة من السباع والضواري ويستطيع أن يمزقني ويسحقني بين مخالبه كنمله في مخلب صقر أي قدر هذا الذي القى بي الى هذه الجزيره التي كل ما فيها عماليق من حيوانات ما قبل التاريخ أعجزني الخوف فلم أعد أقوى على الحركة ظللت في مكاني أنظر إلى هذا الطائر الضخم وقد أغمض ونام تمنيت لو كان لي جناحان مثله وأطير بهما بعيدا عن هذه الجزيرة الملعونة يبدو أن نوم الطائر قد ذكرني بصهر طوال الليل فثقل الجفون وأحسست بعدم القدرة على مغالبة النوم ارخيت جفني غير عابئ بما يمكن أن يحدث بعد ذلك رأيت في منامي كانني امتطي ظهر هذا الطائر الكبير وهو يطير بمحلقا في الفضاء قاطعا المسافات والابعاد حتى بلغت بغداد اوت إلى يقظتي فاحسست بالنب تمنيت لو كان الحلم حقيقه نظرت إلى الطائر الذي كان ما يزال مستغرقا في نومه تحدثت لنفسي ان اجعل الحلم حقيقة واصعد إلى ظهره ليطير بي من هذه الجزيرة الموحشة إلى أي مكان اخر ثم عدلت عن فكرة خوفا من سقوطي اثناء الطيران ثم عدت فقلت قد استطيع أن اوثق نفسي بساقه الطويلة ولكن من اين لي بحبل اربطه حولي ثم تذكرت قماش عمامتي انه يصلح لهذا الغرض خلعتها عن رأسي وفككتها ثم فتلتها فصارت اشبه بالحبل زحفت بخفه وتسلقت إلى ساق الطائر ثم احتضنتها بحذر كما يحتضن الإنسان جذع شجره شددت حبل العمامه حول الساق وحولي وحمد الله على أنه لم يشعر بي ومضى وقت طويل حين شعرت به يحرك ساقه فكأن الارض ترتجف بي ثم انتابت اهتفاضه عظيمه ارتجت لها الأرض وثار الغبار وانخلع لها قلبي ثم انطلق يجري على الارض وأنا اهتز معه بشده حتى خرج من فمي كل ما كان في جوفي من طعام وبعدها فقدت الوعي أو اغمضت عيني لا اعرف كل ما اعرف اني حين فتحت عيناي شهقت شهقه كادت تذهب بروحي وانفاسي لقد وجدت نفسي معلقا في السماء والمحيط الدخان الازرق تحت تشبت بساق الطائر بقوه وهو يرتفع ويرتفع حتى خيل الي أنه سيخترق أجواز الفضاء وطبقات السماء كلما نظرت إلى اسفل كلما ازداد الطرى وخوفي الى ان رايت ارضا لم استطع ان أميز الأشياء فيها ومن عجب أن الأرض كانت تتحرك فتاره أجدها عن يميني وتاره عن شمالي ثم استوت اخيرا أسفل مني اخذت تقترب وتقترب بينما يضيق تنفسي شعرت بالم في اذني ثم توضحت لي معالم هذه الارض كانت جبالا ووديان هبط الطائر على اعلى قمة منها اسرعت اخلص نفسي من مكاني رميت بنفسي قافزا الى الابط بينما انطلق الطائر مرتفعا إلى اعلى محلقا في الجوزاء فكان هبوطه إنما كان من اجلي ثم رايته يهوي إلى الوادي القريب ثم يرتفع ثانيه وقد أمسك بمخالبه بشيء يتلوى في حجم شجرة ضخمه دققت من النار انه ثعبان هائل انطلق به الطائر بين صراخ وعواء وفحيح ريح الشتاء المزمجرة تملكتني قشعريرة وحمدت الله على اني تخلصت من ساق الطائر والا فانا الآن اشارك الثعبان مكانه وربما مصيره استرحت قليلا في مكان حيث هبط انظروا حولي فلا أرى إلا صقورا وتلالا جردا قفراء تركت مكاني وانتقلت إلى مكان آخر واخر فلم أصادف شيئا لا شجر ولا نبات ولا ماء ندمت اشد الندم ولعنت حظي الذي اخرجني من جزيره الاشجار والثمار الى ارض ملتع خربه فكاني خرجت من النعيم إلى الجحيم لم أجد مفرًا من ترك الجبل والهبوط إلى الوادي كما فعل الطائرة لعلي أدرك شيئًا أقتات به أو ما أن أطفئ به غلة ظمئي ألقيت نظرة فوجدت السحب التي تحت الجبل تحجب الرؤية عما في الوادي وأن النزول إليه يلزمه وقت طويل ودونه مشقة عظمى كان جسدي مرهقًا ورأسي متعبًا قررت قضاء ليلتي فوق الجبل ومع النهار يفعل الله ما يشاء لاح نور الصباح واشرقت شمسه صحوت من نومي وتركت مكاني سرت حتى حافه الجبل نظرت منه إلى اسفل فرأيت سفحا ينتهي إلى واد صحيح يحده من الناحية الثانيه جبل آخر تكاد قمته تبلغ السحاب أعلت عن النزول وعدت إلى السير أبحث عن ثمرة أو قطرة ماء فلم أجد شيئا تملكتني الحيرة فيما أفعل أظل فوق الجبل لأموت جوعا وعطشا أم أنحدر منه إلى سبح الوادي الرحيب الرهيب أخيرا لم يكن أمامي إلا أن أنتصر على اليأس أخذت طريقي إلى أسفل الوادي ببلغته بعد وقت طويل وصعوبه ومشقه نظرت إلى الأرض فإذا حجارتها تلمع تحت أشعة الشمس وترسل وهجا وبريقا يخطف الابصار تناولت بيدي حجرا فاذا هو من الماس الخالص تبسمت صاخرا في اسا وقلت هذا الماس كله أمامي وتحت قدمي لا يساوي كسره خبزنا أو شربه ماء كان اولى بهذه الأرض أن تخرج الحبا والنبات أي نهاية هذه اني أكاد أموت فوق أرض يتقاتل الناس على حفنه من حصا الذي هو من أعظم الزينه لكنها فاقده لابسط مقومات الحياة وقفت في مكاني أنظر إلى كل ما حولي لعلني ارى عشبا او حتى حشره اسد بهرمقي لقد غلبني الجوع وأجهدني العطش وأتعبني السيدة، لم أعد أقدر على الوقوف لقد تغلبت فيما مضى على صعاب كثيرة حتى عندما صارعت الأمواج رزقني الله من ثمر الشجرة التي تعلقت بها أما في هذه المرة فلا مفر من الموت لم يعد أمامي إلا أن أحفر قبري بيدي تعلقت بأمل ضعيف فقلت دع أجد في هذا الجبل المقابل شيئا من طعام أو شراب وعلي أن اواصل السير تحملت على نفسي وسعدت ووصلت وانا في غايه الارهاق والتعب فما وجدت شيئا سوى فجوه في اسفله تساءلت عما يمكن أن يكون في داخلها وعلى كل حال فهي اما ان تكون مسكني ومؤواي أو تصبح قبر دخلت من الفجوه لأجد مغارة مظلمه لا أكد اتبين في هيدان تحسست ركنا اويت إليها وجلست فيه لاستريح لم يمضي إلا وقت يسير حتى سمعت فحيحا ينبعث من احد الاركان ارهفت سمعي وأمعنت النظر كانت عيناي قد تعودت الظلام فتمينت حيه عظيمه الخلقه هائله الحجم تزحف على الأرض خارجه من فتحه هذه المغاره وقد بلغ من ضخامتها وطولها أن أصبح رأسها خارجا وبقيه جسمها في داخل المغاره كانها التنين بعد خروجها إلى الوادي وافتها حية أخرى من ناحيه ثانية ثم ثالثه ورابعه وخامسه حتى قيل الي أن الوادي كله قد امتلئ بالافاعي والحيات اضنط براسي من داخل المغاره ارقبهم ولا آتي بحققه حتى حل الظلام وتعذرت الرؤية احترت ماذا افعل فلو تركت المغارة ستفتك بي ولو بقيت فإني كمن يهرب من الاسد إلى عرينه لم أجد مفر من بقائي في مكاني ان زويت في ركن مستسلما للمصير الذي ينتظرني ويريحني مما أنا فيها مضا الوقت ثقيلا بطيئا حاولت أن انام ولكن هيئات لخائف أن ينام ومن الغريب اني نسيت الجوع وكذلك العطش كان ضوء القمر قد تسلل الى فتحة المغاره وما كنت بحاجة إليها فقد اصبحت الرؤيه واضحة تماما ويمكن للثعبان حين عودته أن يراني حتى لو كان اعمى ولكن عاد الضوء للاختفاء بعد فتره من الوقت اليوم طالما انتهس جوف المغارة ويبدو انني قد استسلمت كليا للقدر لدرجه أني غفوت اغفاءه بسيطه ثم صحوت لاجد شعاعا من ضوء القمر قد أضاء المكان مرة اخرى لكن هذه المرة يأتي من عكس الباب الذي دخلت منه ومن الجهه المقابلة اذا للمغارة باب اخر كان ثقبا ضيقا بعيدا عن مكان الذي اقبع فيها اسرعت إليه بعد أن قطعت ما يشبه السرداب الطويل وجدت فجوه بين اشجار مصقوفه ورأيت السماء من خلالها يتوسط كبدها القمر دفعت بعض الاحجار ونفت إلى الخارج لارى ما لا تصدق العين ولا يخطر على البال رايت نهرا عظيما وعلى ضفتيه الزرع والاشجار اندفعت نحو النهر بقوه لا ادري من أين جرفتني وبنشاط لا أعلم كيف واتاني القيت بنفسي في احضان مياهه اشرب وأضرب الماء بكلتا يداي وانا في فرح وزهو وحركات كانها حركات من أصيب بمس او هيستيريا خرجت إلى الشاطئ وخلعت ملابسي المبتله وعصرتها نشرتها اوغصن شجره عدت إلى النار اسبح جيئة وذهابا ولما احسست بالتعب خرجت من الماء قصدت جيره عنب تتدلى عناقيدها كانها الثريات المعلقه المضيئه أكلت كثيرا حتى ارتويت غلبني النوم فاستلقيت فوق العشب الاخضر واستيقظت على صوت اناس يتحدثون كانوا مجموعه من الرجال تبدو على وجوههم الوداعه والطيبه كانوا ينظرون إلي شذرا ففطنت إلى عري اسرعت وارتديت ملابسي ثم اقبلت عليهم وسألتهم إذا كانوا يتكلمون العربيه مثلي اجابني احدهم قائلا نعم بل من العرب ولكن من أين أتيت ومن تكون أخبرتهم وحكيت لهم طرفا من قصتي الطويله على الرجل مهما يكن من طمعك ومرحبا بك عندنا وانت ضيفي فتفضل معي الى بنتي على الرحب والسعه شكرت الرجل وسرت بجواره والباقون من حولنا حتى وصلنا إلى داره استقبلنا جمعه اخر من اهل الدار وقال للرجل مشيرا اليهم هؤلاء ابنائي واحفادي فسلمت عليهم ورحبوا جميعا بوجودي جلست بينهم وحضر الطعام فأكلنا وحمدنا الله قصصت عليهم حكاية كلها من ألفها إلى يائها قال الرجل حمد لله على سلامتك واهلا بك في بلدتنا ثم اضاف اعلم يا بني اننا قوم نشتغل جميعا بالزرعة نتعاطى مع الأرض لدينا نهر عظيم يجري فيسقي حقولنا وزرعنا هو الذي شربت منه وسبحت فيه ألفا وارضنا خصبة تعطي عطاءا واسعا وغلالا وفيرا ونعيش حياة هادئة يعاون بعضنا بعضا نتقاسم حلو الحياة ومرها فإن احببت أن تكون لك أرض تزرعها فلك من الأرض ما شئت وإن أحببت أن تعمل معنا فلك من الاجر والشكر وان أحببت ان تكون ضيفا فلك منا كل الترحيب فقلت للرجل انني يا سيدي اسير كرمكم وعطفكم انا رجل تاجر لا علم لي ولا خبرة بالزراعه فدعوني اعمل معكم كواحد منكم اعاونكم فيما اقدر عليه فقال الرجل جزاك الله كل خير واهلا بك في دارك واحد من ابنائي مضت شهور عديده على هذه الحياه الجديدة التي ما تعودتها ففي فجر كل يوم استيقظ في الصباح الباكر مع ابناء الرجل نخرج جميعا إلى الحقل وأشاركهم عملهم حتى تعلمت اصول الزراعه وعرفت كل شيء عنها سرت معروفا من كل ابناء البلده ولم اعد غريبا عن اهلها وذات مساء وأنا ممتد على فراشي يداعب النعاس اجفاني هجمت علي ذكريات الماضي كله دفعة واحدة امتد شريط حياتي امام عيني كيف كنت وأين اصبحت ما هي تمثلت لي بغداد بابهتها وفقامتها وحياتي المترفه هناك ومتجر وقصر واموالي هاج الحنين إلى كل ذلك في الصباح استيقظت على حال سيء متبرما بنفسي من الناس لا أجد رغبة في العمل تركت الدار وخرجت اسير وحدي وقد صممت على امر مضيت في السير حتى اشرفت على الجبل الذي خرجت منه إلى هذه البلدة رأيت الفجوه وقد اعيد غلقها بالحجاره الضخمه فعجبت لذلك وتساءلت لماذا اغلقت ومن الذي سدها فكرت أن أفتحها ثانيه لكنني عذلت عن ذلك وعدت من حيث اتيت توجهت إلى الحقل فوجدت الجميع هناك يحرثون ويبذرون رايت أباهم جالسا وحده في ظل شجره اتيته وجلست معه كان ينظر إليه وكان عينيه تنفدان إلى داخل نفسي وتطلع على افكاري وما يجول في نفسي ثم قال ماذا حل بك يا بني اليوم ولماذا لم تنتظر اخوتك في الصباح اِتخْرُجُوا إِلَى الْعَمَلِ مَعًا قُلْتُ وَاللَّهِ يَا عمّا، لقد مللت هذه الحياة التي لم لَمْ أَتَعَوَّدْهَا إني لا أنكر أُنْكِرُ وكرمك وَكَرَمَكَ مَعِي وَلِذَلِكَ فإني أود أن أخبرك أُخْبِرَكَ بِشَيْءٍ نَسِيتُهُ مِنْ حِكَايَتِي حِينَ أَتَيْتُ إِلَيْكُمْ قَالَ وَمَاوْ قُلْتُ إِنَّ فِي هَذَا الْجَبَلِ فَجْوَةً تُؤَدِّي إِلَى مَهَارَةٍ لَهَا مَدْخَلٌ آخَرُ يصل إلى ارض حجارتها كلها من الماس تستطيعون أن تحضروا من هناك ما يغنيكم عن عناء العيش وكد العمل وكل حجر يساوي ثروه واني قد عزمت على الذهاب إلى هناك لاخذ ما يعينني على الصفر إلى بلدي قال الرجل اسمع يا بني لقد قضيت عمري كله في هذه الأرض التي امامك فهي أرض اباء واجداد من قبل وغدا تكون لابنائ واحفاد من بعد منها نعيش وبها نستغني وهي التي تهبنا الحياة والحياة تراب وماء ينبتان الزرع هذه الأرض هي الكنز الحقيقي اما ما عدا ذلك فلا قيمه له واعلم انني قد عرفت بوجود الماس الذي تحدثني عنه ولقد وصاني ابي كما وصاه جدي أن لا أخبر احدا بأمرها وقد حمته الله تعالى حين لم تاتي على ذكرها في حكايتك امام الملاءه وأنا الذي اغلقت فجوه الجبل بالسقور والاحجار حتى لا يراها أحد فقلت له ولكن لماذا تفعل هذا وتمنع الخير عنك وعن بنيك واهل البلده فقال أي خير تتحدث عنه إنه الشر بعينه لو عرف الناس بالماس واصبحوا كلهم من الاثرياء فمن يزرع الأرض بعد ذلك ستموت الأرض ويموت الجميع ايضا فتبصر يا بني واصرف عقلك وذهنك عن هذا التفكير إن كان العمل يضنيك فيمكنك أن تستريح أما إذا كان مقامك بيننا لا يطيب لك فيمكنك الرحيل انت حر ولدي من المال ما يعينك على صفرك تاثرت بكلام الرجل وخجلت من نفسي اعتذرت له عن سوء تفكيري وقصر نظري ثم قمت إلى العمل وانضممت إلى بقيه الرجال في المساء وبينما كنت استعد للنوم دخل علي ابن هله البكر كان قريبا إلى قلب ونفسي بحكم عمره الذي يقارب عمري همس في اذني بانه سمع حديثي مع والده وبانه يرغب في الذهابي الى ارض الماس فقلت له ليس الأمر بهذه السهولة والخطر هناك جسيم يكفي أننا سنمر في مغارة مخيفه مظلمه هي بيت للثعالب قلت ذلك لاصرفه عن بغيته فقال لست اخشى شيئا في سبيل الوصول إلى هذه الثروه قلت إن والدك لن يرضى عن فعلك وسيغضب كثيرا فاجابني بان والده حر فيما يختار من نمط العيش واسلوب الحياه وكذلك هو سيحاول ان يقضي ذلك عنه وافق ما في نفس من الهوى والميل رغم إظهار المعارضه طلبت إليه أن يكتم الحديث ويمهلني الى الغد كي افكر وادرس جاءني في اليوم التالي وهو اكثر عزيمه واشد تصميما اتفقنا أن نلتقي في المساء ومع عتمه الليل تسللنا من الضار بعد ان نام الجميع انطلقنا إلى الجبل كانت الليلة شديده البرده فبدت لنا الاشجار كانها الاشباح من حولنا عندما وصلنا تلمست طريقي إلى الأحجار والسقور التي تسد الفجوه كان يتبعني ويكاد يلتصق بي من شده الخوف بدانا نزيح الحجارة من مكانها حتى بدا لنا مكان الفجوه كانت أشد ظلاما من الليل خطر لي ان يكون ثعبان ما زال بالداخل فيرانا فيلتهمنا اخذت بعض الاحجار وجعلت اقلب بها في كل اتجاه ورفيقي يسالني عما افعل أجبته بأن الحجر حين يسقط على الأرض الصلبه يحدث صوتا أما إذا سقط على جسم الثعبان فلا يسمع له صوت أودت القاء الحجارة في كل مكان حتى تاكد من قلب المغاره دخلت وانا أمسك بيد زميلي البارده المرتجفه مررنا بالدهليز الطويل حتى وصلنا إلى فتحه المغاره من ناحيه وادي الماس كانت الاحجار في الأرض تضيء وكانها النجوم في السماء أخرج كل منا كيسه وملئه باحجار الماس ثم رفعناهما على ظهرينا وعدنا من حيث اتينا حينئذ فوجئنا بالثعبان قد دخل المغاره يتربص بنا وقفنا جامدين لا ندري ماذا نفعل ولا كيف نتصرف نظرت إلى زميلي فوجدته لا يقوى على الوقوف فذا يسقط ارضا من الاعياء ومن الخوف اذ لم يكن قد راه من قبل ثعبانا بهذا الحجم طلبت اليه ان يتماسك ويهدأ ولا ياتي بحركه حتى نعثر على مكان أمين نتوارى فيه حتى الصباح لكنه كان في حالة من الذعر افقدته القدرة على الحركه فلبثنا في مكاننا وضعنا أحمالنا عن ظهورنا اماما وجعلنا منه سترا نختفي خلفه عندما أقبل الصباح وتسرب بعض الضوء إلى المغاره سالني زميلي متى نرحل فقلت بانه لا سبيل الى الخروج حتى نأمن شر التعبان بخروجه من المغاره راح يلعن نفسه ويلوم طيشه ويقول اي ليتني ما فكرت بهذا الامر تركته يندب حظه واغمضت عيني لان لقسطا من النوم افقت بضربات متلاحقه من يده على جسمي فتحت عيني فرأيته يشير إلى الثعبان المتجه إلينا وقد كشر عن نابه ولم يعد لنا منه معرب عيناه تقذحان بالشرر كانهما جمرتان ملتهبتان وفحيحه يلفح وجهينا بسخونته فجأة سمعنا صوتا من الخارج كانه الصاعقه راينا ثعبانا يختفي من امام اعيننا أطلت برأسي من الثغره فإذا الثعبان معلق بين السماء والارض وقد اختطفه الطائر الوحش بمخالبه لكن الثعبان تخلص وسقط ارضا انتصب في وجه الطائر يدافع عن نفسه وحدثت بينهما معركة رهيبه هائله تغلب فيها الطائر على عدوه الثعبان بضربات متلاحقه من مخالبه ومنقاره واخيرا حمله ومضى به بعيدا في اثناء ذلك كان زميلي في غشية من العناء والفزع لا يدري ما يحدث وقد مر في ذهني ونفسي أنني مدين لهذا الطائر بنجاتي من الموت مرتين مرة حين تعلقته بصاقه وهذه المرة عدت إلى المسكين زميلي اهزه حتى استفاق أم أنته على سلامتنا من الثعبان ونجاتنا من خطره رفعنا فوق ظهرنا أحمالنا وخرجنا مسرعين باتجاه البلدة فلما دخلنا الدار على حين غفلة من اهلها النيام كان الشيخ الوالد بانتظارنا عندما رانا ورى ما نحمله تجهم وعبس وبدت على وجهه ملامح الغضب والثورة ثم وجه كلامه الي قائلا ايها الضيف لم يعد لك مقام بيننا خذ كل ما أحضرته معك وارحل عنا حاولت أن اتكلم وان اترك له نصيب ولده من الماس فلم يسمح لي وقال لسنا بحاجة إليها يكفينا ترابنا الذي يعطينا الزرع والثمر أما أنت فلا تعرف قيمة هذا التراب ولم تخلق مثل هذا العمل جهز نفسك وساعطيك بغلا تركبه حتى المدينة من هناك تستطيع أن تسافر مع التجار الذين ياتوننا بحرا من كل بلاد الدنيا أرجو أطلب من الرجل أن يأخذ من هذه الأحجار ولو قليلا حتى يستعين بثمنها على مطالب الحياة ومؤونة العيش فقال قلت لك إننا لا حاجه بنا إلى احجارك إنها قد تغنيك وتزيد من ثروتك في بلدك أما نحن فاغنياء بقناعتنا وعملنا وهذا هو الفرق بين بلادنا وبلادكم هنا الكل يعمل وياكل وعندكم هناك من يعمل وغيره يأخذ لذا ظهر بينكم الغني والفقير والطامع والذل والعظيم والحقير عماكم المال عن الاعمال فهانت عندكم الرذيله وضاعت منكم الفضيله وظهر كبيركم أنه اقدر على صغيركم حتى كاد الصغير أن يسجد للكبير ناسيا خالقه العظيم لم أجد ما أقوله لهذا الشيخ الذي كانت كلماته تنطق بالحق والحكمة فاكتفيت بالصمت ودعت الجميع وغادرت الداره والبلده وصلت إلى المدينة على الشاطئ بعد سفر يومين وساق الله لبعض من التجار كانت وجهه مركبهم مدينه البصره فركبت معهم طابت لنا الريح حتى وصلنا بسلامة الله ومن البصره إلى بغداد مع قافله كبيره بلغتها بعد سبعه ايام اتجهت إلى قصري ما إن شعر الناس بعودتي حتى اقبلوا مهللين فرحين مهنئين واعطيت الكثير من العطايا ووهبت الكثير من الهدايا حمدت الله على عودتي في اليوم التالي توجهت إلى متجري فوجدته مزدهر المال وافرا الارباح استقبلني أصحاب التجار ليسمعوا مني حكايتي عن رحلتي وغيبتي عنهم بيوان عامين وعشت بعد ذلك اياما سعيدة هادئه وقد عليت على نفسي ألا اسافر أبدا إلى هنا أصدقاء الاعزاء ناتي على نهاية رحلتي الثانية من رحالات السندباد البحرية أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء بحكايه جديدة من حكايات شعبية اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي الاعزاء في حكايه جديدة من حكاية جابي حكايتنا اليوم بعنوان المارد والؤلؤه انا السندباد البحري صاحب الرحالات الكثيرة والمغامرات المثيره وهذه هي رحلتي اثل تبدأ حكايتها بعد عودتي من رحلة الثانيه كنت قد صادفت فيها الكثير من الأهوال ولكن في النهاية عدت إلى مدينة بغداد ومع الكثير من الاموال والاحمال وجدت تجارتي قد انتعشت في فتره غيابي بفضل أمانة عمالي واخلاصهم فكافأتهم على حسن صنيعهم وظللت معهم أباشر الاعمال وانعم بصحبة الرفاق والاصدقاء صارت حياتي هنيئه بما لدي من مال وما أتمتع به من حب الناس لكن في كثير من الاحيان كانت تنتابني حالة من الملل والكآبه لا ادري لها سببا ولهذا نصحني اصدقائي بأن أتزوج حتى يتغير حالي وجدت في نصيحتهم شيئا كنت قد نسيته واغفلت أمره من حياتي وقد ان الأوان لذلك كان لاحد التجار من اصدقاء والدي ابنة يتحدث الناس عن جمالها وكمالها وحسن تربيتها أرسلت إليه خاطبا وطالبا تعك رغبتي في زواجها وافق الرجل واجابني مرحبا ومحددا يوم العرس جاء ذلك اليوم وقد استعد الجميع لاستقبال العروس انتظرنا مقدمها ونحن في سعادة وبهجه ازدان القصر كله بالأنوار والأزهار وامتلأ بالأصحاب والرفاق حضر القضاة لعقد القران وجميعنا في شوق ننتظر موكب العروس مضى الوقت على هذا الحال حتى ذهب النهار وأقبل الليل وطال الانتظار أرسلت رسلا إلى بيتها حتى يتبين سبب تأخيرها عاد الرسل باكين نائحين مولولين اخبروني بأن العروس قد ماتت مقتنقه في مغتسل الحمام ما إن سمعت النبأ حتى سودت الدنيا في عيني انقلب العرس إلى ماتم والفرح إلى حزن اخذت احطم كل ما حولي واسرعت إلى خارج القصر اركض بين الدروب والحارات والطرقات حتى تركت المدينة صرت هائما في الصحراء لا ادري كيف وصلت إليها أو كيف الخروج منام تغلبني الحزن والتعب تهاويت على الأرض فاقدا الوعي وما شعرت بعدها إلا وانا محاط ببعض الناس تحت اشعاعات الشمس الحارقه حين فتحت عيني رأيتهم حولي سمعتهم يحمدون الله على اني لازلت زلت حيا جاءوا لي بماء وسقوني ثم اطعموني لقيمات قليله ثم غبت عن الوعي مره اخرى لم افيق الا وانا داخل هودج فوق ظهر جمل ما نظرت منه إلى ما حولي رأيت الصحراء ممتدة متراميه الاطراف وامام وخلفي قافلة كبيرة لا ادري إلى أين تتجه بي كنت في حالة من الإعياء جعلتني لا استطيع الحركه من مكاني ضللت كما أنا فوق الجمل حتى احتجبت الشمس وراء الافق وكف الركب وبرك الجمل وجاءني رجل طيب سالني عن حالي فاجبته اني بخير وعافيه فحمد الله على سلامتي واخبرني بأنهم وجدوني في الصحراء بين الحياه والموت لم يكن امامهم سوى أن يأخذون معهم شكرت الرجل على رعايته وعنايته بي وسالته عن وجهتهم اجابني بأن القافلة في طريقها إلى البصره وقلت له انني من تجار بغداد وليس لي شأن بمدينه البصره فقال الرجل لا تحمل همنا فمتى وصلنا الى البصره فاني ساساعدك بالمال لتعود إلى بغداد مع اي قافله تذكرت انني اضع في منطقتي كيسا من المال فيه 1000 دينار كنت انوي توزيعها على القضاه والشهود في عقد قراني شكرت الرجل وأخبرته بأن معي من المال ما يكفي قال الرجل ليس عليك الآن إلا أن تستريح وجاء لي بالطعام اكلت حتى اكتفيت وحمد الله مع اشراقه شمس اليوم الثاني تحركت القافله وانا معها كانت صحتي قد تحسنت عن بي قبل اخرجت راسي من الحوضه ورأيت الرجل يقود الجمل أخبرته باني في احسن حال واستطيع السير لكن الرجل اصر علي ان اظل مكاني فوق الجمل وأخبرني أننا على وشك الوصول إلى مدينتي البصره لم يمض وقت طويل حتى لاحت لنا المدينه بمبانيها وقبابها وهبت علينا نسمات البحر الذي يحيط بها تذكرت المرات السابقه التي دخلت فيها هذه المدينة وتمنيت ان اكون مسافرا كما كنت في كل مرة كانت القافله في هذه اللحظات قد وصلت إلى ساحة المدينة وضعت الرحال أمام الميناء فنزلت من على الجمل جاء الرجل الطيب ليهنئني بسلامه الوصول اخبرني بانه سيبحث عن قافلة متجهه إلى بغداد كي اعود معها فسالته عما إذا كان سيعود معي أخبرني بأنه مسافر في البحر إلى بلاد بعيده للتجاره ولن يعود الا بعد حين من الزمان عندما سمعت هذا تملكني حنين وشوق إلى السفر كرهت عودتي إلى بغداد فقلت للرجل إن سأسافر معك إلى أي مكان فقال الرجل انه يسبق علي من هذا السفر ومخاطر البحر وان فتره غيابه قد تطول اعواما فقلت له اني اعلم هذا وقد سبق لي عدة مرات انا السندباد البحري الذي يتحدث عنه الناس ظهرت الدهشة والسعادة على وجه الرجل وقال متسائلا حقا حقا انت السندباد البحري مرحبا بك يا كبير التجار ويا سيد البحاره لطالما سمعت عنك وتمنيت ان القاك اهلا بك معي ومرحبا ولتكن من الآن شريكا لي في تجارتي قلت له ان معي 1000 دينار يمكننا أن نشتري بها بضاعة اخرى ولوازم السفر تركت الرجل وذهبت من فور إلى سوق المدينة اشتريت منه ما يلزم ثم رايت قافله تستعد للرحيل إلى بغداد وبها أحد التجار الذين أعرفهم كتبت رساله إلى عمالي اخبرهم بسفري وما يجب أن يفعله حتى اعود سلمت الرسالة للرجل وتوجهت الى زميلي بما اشترطته وضعت احمالي مع أحماله في سفينة كبيرة ومعنا كثير من التجار انطلق بنا المركب تدفعه الريح الطيبه كان هذا قبل غروب الشمس بقليل واوى كل منا الى مكانه في داخلها جلسنا نتجاذب اطراف الحديث حتى غلبنا النعاس جميعا في صباح صعدنا الى سطح المركب لمتع انظارنا برؤيه البحر ونستنشق النسيم الصافي مرت ايام عديدة ونحن على هذا الحال لا يعكر صفونا شيء حتى لاحظنا جزيرة نزلنا اليها التقينا بسكانها فاشتروا منا واشترينا منهم وصبنا ربحا لا باس به ثم رحلنا إلى جزيرة أخرى باعنا واشترينا وربحنا كذلك ربحا طيبا ثم رحلنا عنها ظللنا على هذا الحال شهورا عديده ونحن ننتقل من جزيرة إلى أخرى ومن شاطئ إلى شاطئ ونحن نبيع ونشتري ونجني من ورائي ذلك ربحا وفيرا حتى اكتفينا وقررنا العودة إلى بلادنا ونحن في غايه السعادة بما حققناه سار المركب في طريق العودة عدة ايام في صفاء وهدوء حتى جاء يوم تبدل فيه الحال تلبدت السماء واظلم الكون انتفض البحر انتفاضة هائلة اشتدت الريح على الشراع فمزقته ارتفع الموج من حولنا كالجبال فتلاعبت بالسفينتك انها حصاة في محيط هادر اخذت تعلو وتهبط وتتمايل بنذات اليمين وذات يسار طوال النهار وشطرا من الليل ونحن في غايه الخوف والهلع ندعو إلى الله ونبتهل إليه أن ينقذنا ما أن اضبر الليل وأقبل الفجر حتى لاح في الافق خيط من الضب انقشعت الغمة وخرجت الشمس من مكمنها فبددت الظلم وهدا البعر وصار الدفء في أجسادنا انبعث الامل في نفوسنا وانساب المركب على صفحة الماء مع التيار بعد ان تمزق شرعه بفعل العاصفه اخذ البحاره يعملون في اصلاح التلف بينما المركب يجذبه التيار إلى حيث لا ندري انتابنا القلق لعدم استطاعه القبطان التحكم في وجهتنا ظل النهار كله على هذا الحال واعقبه الليل كان الجهد والخوف قد نالا من في اليوم السابق أوينا إلى النوم لنصحو في صباح اليوم الثاني على نداء أحد البحاره ان منعته الصواري بأنه بانه يرى في الافق جزيره اسرعت الى ظهر المركب ونظرت إلى حيث يشير ورايتها جزيره كبيرة تحيط بها الاشجار وتعلوها الجبال حمدنا الله ونحن نتجه إلى شاطئها غير أننا شعرنا بهزه عنيفة أو اوقعتنا جميعا وجعلت المركبة يقف فجأة بعد أن اعتلى رمال الشاطئ بعد الطيار الذي كان يدفعه بعدها نزلنا جميعا أمر القبطان البحار بان يحملوا معهم القدور والبراميل الفارقة لين تزود من هذه الجزيرة بما يلزمنا من زاد انطلقنا إلى داخل الجزيرة فوجدناها جنة وارفه الظلال كثيرة الاشجار مليئه بالثمار اراد كل منا أن ينطلق على هواه داخل الجزيره غير أني تذكرت ما مر بي في احدى حالاتي السابقه من بعد عن بقيه زملائي ورحيل المركب بدوني أشرت عليهم بوجوب ان نبقى مع بعضنا البعض وان لا ينفصل واحد منا وافق القبطان على ذلك انطلقنا جميعا داخل الجزيرة ونحن سعداء بما نرى من ثمارها وجداول انهارها وانا أحدث نفسي كيف أن هذا الخير كله لا يجد من ينعم به وكيف أن هذه الجزيرة بما حباها الله قد خلت من الناس بينما هناك بلدان أخرى مليئة بالناس وأرضها جرداء خرجنا من بين الأشجار لنرى ارضا واسعه تحيط بها الجبال التي تنزلق منها جداول الماء وتكسوها الاشجار وقد خيل إلي وأنا أنظر إليها ان اشياء تتحرك بها ثم تختفي لم أشأ ان اخبر احدا بهذا خوفا من أن أكون واهما واثير الرعب في نفوس زملائي لكني كنت أشعر في قراره نفسي برهبه وخوف كان يداخلني احساس بأن هناك من يراقبنا عن بعد ظللنا هكذا طوال النهار ومع انحدار الشمس خلف الجبال للمغيب كانت مخاوفنا تزداد اقتربت من القبطان همست في اذنه بضروره عودتنا إلى الشاطئ قريبا من السفينه قبل أن يحل الظلام وافق الرجل ونادى في الناس بالعوده الى الشاطئ في طريق العودة راينا ما افزعنا جميعا وبدد شكي باليقين فقد شاهدنا على الأرض الرطبه حفره كبيرة وعميقه على هيئه قدم لعملاق هائل الحجم أو ماريد عظيم وعلى مقربة منها حفرة اخرى ماثلها وقفنا ننظر في ذهول وقد تملكنا الخوف والرعب مما نرى أخذنا نتساءل عمن يكون صاحب هذا الأثر وهل هو من الإنس او الجن سواء كان هذا او ذاك فيجب علينا أن نسرع بالفرار من هذا المكان بل ومن الجزيرة كلها انطلقنا نجري بين الاحراش كي نلحق بالسفينه ونحن في حاله من الهلع من هذه المخلوقات التي لابد أن تكون مخيفه وقاتله كان من نتيجه خوفنا وهلعنا انضللنا الطريق لم نعد ندري كيف الوصول إلى السفينه بعد أن حل الظلام وأصبحنا ندور حول انفسنا ووصلت إلى أسماعنا أصوات مرعبه تزهر حولنا من بعيد ومن قريب لتزيدنا من خوفنا بعد كثرة دوراننا راينا مغارة في بطن جبل قررنا ان نعتمي فيها حتى الصباح طالما أننا لا نعرف طريقنا اصررنا بالدقول إلى هذه المغاره فوجدناها مظلمه لا نرى فيها بعضنا لكنها كانت خير أمان لنا جلس كل منا في مكانه هو لا يرى زميله من شدة الظلام لكنه كان يشعر بقربه من خلال صوته ولما كان التعب قد نال منا فقد نام الجميع من حولي بينما بقيت أنا وحدي ساهرا لا يغمد لي جفن استطعت ان اميز المكان بعد أن تعودت عيناي الظلام شاهدت أشياء كثيره متناثره هنا وهناك لكن لم أستطع أن أميزها إلا بعد أن ظهر أول ضوء للصباح فبدت حقيقتها المرعبة كانت هذه الأشياء عظاما وجماجم لبشر وحيوانات وفروع أشجار بعضها محترق فوق ربوة عالية من الرماد وبعضها مدبب الأطراف لم ألبث أن قفزت من مكاني مذعورا أصرخ على زملائي بأن يستيقظوا فنحن إنما هربنا من الوحش إلى في عرينه ما ان هض زملائي حتى كانت الفرصه قد طاعت وضعنا نحن معها فقد اظلمت المغاره بعد أن حجب النور عنها جسم هائل يقف ببابها فلا هو من البشر ولا هو من الجن وإنما هو الاثنان معا كان املاقا مخيفا ضخم الجثه كالمارد اسود اللون بشع الخلقه له عين واحدة في وسط جعبته اتصل أن غليظ الشفاه ولا هنا في فمه كأنياب الفيل أو خنزير بري ما أن شاهدناه حتى غاب أكثرنا عن وعيه أما المارد فأخذ ينظر إلينا في بلاهة ودهشة مد يده يقلب فينا واحدا بعد الاخر وكأنه يزننا حين أمسك بي سرت في يده كالميت ضغط بيده على جسدي فاحسست بأضلاعي تكاد تنكسر فيقنت اني هالك لا محاله لكنه أعادني إلى مكاني وتركني ليمسك بي فإذا هو قبطان السفينه كان سمين الجسد مكتنزا اللحم أخذ يتحسسه كما يتحسس الجزار ذبيحه قبل ذبحها ذلت قسامات وجهه على أن هذا الرجل هو بوغيتا رفع يده الأخرى إلى رأس الرجل وفي يده كان الجسد في فيا والراس مقصولا عنه في اليد الأخرى القى الرأس إلى الارض فخذ يخلع عن الرجل المسكين ملابسه كما يقشر الكرد اصبع الموز حدث كل هذا ونحن ننظر في ذهول ورعب ماذا يقضي علينا ثم رايناه بعد هذا يمد يده إلى جسم شجرة مددبة الاطراف ادخله في جسد الرجل وصار كالكباب داخل السيخ ثم ضرب بيديه حجرين صدر منهما شرر علق ببعض الاعشاب انقدت منها النيران اخذ يقلب الرجل عليها حتى نضج لحمه وفاحت رائحته اتهمه في لذته وشرها ولم يبق منه الا العظام فالقى بها واستلقى على الأرض وتثاب ثم على شكله اما هذا فقد بكى البعض منا على سوء المصير وعلى النحب داخل المغارة الملعونه التي يسكنها هذا اللعين سفح والذي القت بنا المقادير اليه وجعلتنا بين يديها ظل كل من في مكانه لا يقدر على الحركة وكان أقدامنا قد شلت مضى وقت طويل هو النهار بكامله قبل أن يستيقظ هذا المارد قبل أن فيق من حول ما رايناه ما أن اظلمت الدنيا خارج المغارة حتى رايناه يتقلب ثم ينهض جالسا وينظر الينا اخذ يتفحص في اجسامنا حتى راقه واحد منا فامسكه وفعل به ما فعله بالقطعان كان الرجل يسرق بين يديه صراخا انقلعت له قلوبنا بالرغم من هذا فقد كان كل منا سعيدا في داخله بانه لم يكن مكان هذا الرجل المسكين الذي أصبح الضحيه الفانيه بعد أن فرغ البارد من التهامه قام من مكانه واتجه إلى باب المغاره انصرف بعد أن وضع حجرا كبيرا على الباب يحول دون خروج احد منا وهكذا وضحت لنا النهاية المحتومه لكل من جلسنا حزانا ننتظر قدرنا ونندب مصيرنا تمنينا لو كنا قد غرقنا في البحر واحتوتنا الامواج وبعد مرها استسلمنا جميعا لقضائنا بل اننا من شدة اليأس قد غلبنا النعاس نام البعض منا وكنت واحدا منهم والغريب انني شاهدت احلاما كثيرة متقطعة مع تقطعنا منها ما يسر ومنها ما يخير احيانا اراني وقد نجوت مما أنا فيها وعدت إلى قصري في بغداد ثم اصحو لأجد نفسي في المغاره خائفا فترقب عودته هذا الوحش ثم أعود فاغفو فأرى اني الضحيه التالية فاستيقظ مذعورا وهكذا ضللت بين اليقظه والنوم حتى لاح ضوء النهار كنت أود أن لا ياتي الصباح ابدا قد ظهر معه العملاق وهو يزحزح الصخرة من على باب المضاره ثم دخل علينا والموت والخوف كله معه امتدت يده إلى احدنا كان مصيره مثل اللذين سبقها ولكن اغمضنا عيوننا هذه المرة حتى لا نرى شيئا بعد أن استلقى ونام بدات أنظر إليه في غيظ ورهب تمنيت لو اني استطيع أن اطبق على عنقه الذي كان اضخم من جذع شجره كبيرة ثم تمنيت مرة أخرى لو أشعل فيه نارا ولكن من أين لي بزيت القه حتى يسهل اشتعاله كل هذه الافكار راودتني كل هذه الافكار راودتني وانا انظر اليه وافكر في من يكون ضحيته الثانيه اردت أنظر إلى من حولي اذا همساهم صامتون كالاموات كنت أنا اضعفهم واازلهم جسدا ولذا فقد علمت انني على الأقل سأكون آخر الضحايا شعرت في قرارات نفسي بالاسى على زملائي الذين سيسبقون الى هذا المصير وكاني بعيد عنهم بدات افكر مرة أخرى في قتله باي وسيله الهمني الله فكرة جميلة وأنا أنظر إلى فرع الشجرة المدبب الذي يشوي عليه الناس زحفت في خفة إلى زملائي اخبرتهم بما في نفسي فلم ارى منهم حماسا لفكره خافوا من فشلها فقلت لهم وماذا يفيدكم لن فشلنا إننا مقتولون مقتولون على أي حال فلنحاول وخير لنا أن نموت ونحن دافعون انفسنا من أن نموت ونحن ننتظر كانت كلمات هاته سببا في اقناعهم بداوا يقنعون بعضهم البعض بانه يجب ان نفعل شيئا ولكن ما أن استقر رايهم حتى نهض المارد وفعل باحدهم ما فعله بسواه العجب أن الرجل كان يسرق بين يديه ويقول له اتركنا وأنا اخبرت بأنهم سيقتلونك ولكن المارد لم يفهم ما يقوله الرجل وذهب السر معه الى بطن المارد اللعين كان المشهد في هذه المره قد الهب الحماس في بقيه الزملاء التفوا حولي بعد أن خرج المارد من المغاره وقالوا لي ماذا نفعل فقلت لهم ليس امامنا إلا هذا الفرع المدبب الذي يشوين عليها فإذا استطعنا أن نحمله جميعا وهو نائم ثم ندخله في عينه فنفقاه ثم نظر الرهاربين وافقوا جميعا على قولي وتعاهدنا على الا نخاف بعد ذلك جلسنا ننتظر عودته وقد ذهب الخوف عنا علما باننا نعلم انه سيكون هناك احد الضحايا حينما يعود عاد المارد من الخارج وكل منا يدعو الله في داخله الا ياتي الدور عليه هذه المره فان الامل في الحياة اصبح اقرب من دي قبل ولكن كان الاختيار للمارد نفسه حيث وضع يده هذه المره على الرجل الطيب الذي انقذ حياتي في الصحراء حزنت لاجله وترحمت عليها وقلت هذا قدره وقضاء الله جعلني الحزن عليه امتلئ غضبا وحنقا على هذا الجبار العاتي فان استلقى على شخيره حتى اشرت الى بقيه الزملاء بان يحملوا الفرع المتبب حملوه وانا في اولهم تقدمنا خطوات نحو وهو نائم مستند الى باب المهاره استطعت ان اجعل الفرع في مستوى ارتفاع عينه ثم قلت لزملائي الان نعود إلى الخلف ثم نندفع جليا نحو وتكاهرنا إلى الخلف بضع خطوات ثم اندفعنا بكل سرعتنا لاضع الفرع المدبب في عينه فإذا هو يخترقها وتندفع منها الدماء مع صرخته المدويه التي احسسنا منها هولها ان المغاره تتفتت بنا وإذا به يهم واقفا ويدفع بيديه في الهواء وهو يريد أن يمسك بنا ونحن نفر من هنا وهناك حتى وصلنا إلى فتحه الباب انطلقنا منها كما ينطلق السهم من القوس فقدنا نجري بكل سرعة ونندفع بكل قوه حتى لا يلحق بنا ما إن لاح لنا الشاطئ وراينا المركب راسيا في مكانه حتى فرحنا وحمدنا الله على النجات انطلقنا بسرعه اكبر بعد أن اكسبتنا الفرحه قوه على ما نحن فيه من ضعف إلى ان وصلنا لكن المركب كان لا يزال غائسا في رمال البحر لا يتحرك أخذنا نجذبه بالحبال بما بقي فينا من قوه حتى تحرك من مكانه بعد عده محاولات ما ان ركبناه وتحرك بنا قليلا حتى ظهر هذا اللعين ومعه مالد اخر يبدو انه انثاه وهما يصرخان ويقذفان علينا بالسقور الكبيره سقطت واحده منها فوقنا وقتل ثلاثه مره واحده كنا قد رفعنا شراعا واحدا بعد ان تمزقت باقي الأشرع بفعل العاصفه كانت حركة المركب ثقيله وبطيئه لكننا نجانا بحمد الله أصبحنا بعيدين عن الجزيره بحيث لا يقدر شيء على اللحاق بنا بعد ان صرنا داخل البحر صرحنا على من مات منا والقينا بجثثهم في الماء ثم جعلت نفسي قبطانا للمركب كان قد بقي بعض البحار فأمرتهم بأن يصلحوا الأشرعة الأخرى الممزقه ففعلوا وصار بنا المركب إلى حيث يعلم الله وترشدنا نجوم السماء لكن صادفتنا عقبه اخرى لم تكن في خطورتها وشدتها أقل مما كنا فيها فبعد عده ايام نفد منا الزاد ولم يبق من الماء إلا القليل تحملنا الجوع لعدة ايام اوشكنا فيها على الهلاك لكن اذا نفذ الماء فهو الموت لا محاله ومع شدة اقتصادنا لكل قطرة ماء الا ان الماء نفذ كله ولم يبقى امامنا الا ان نسلم امرنا لله وكاننا نجونا من خطر الموت إلى الموت بنفسه لكن كانت رحمة الله واسعة في اليوم الثاني راينا جزيره فهللنا لرؤيتها وتبادلنا التهاني لسلامتنا حين نزلنا إلى الجزيرة وجدنا بها الماء والثمار وكلما به اعيننا من حيوانات بريه مثل الغزال والوعول والارانب أكلنا ورتوينا واسترحنا من تعبنا قررنا أن نقذ من هذه الجزيرة كل ما نحتاج اليه اصدرت اوامري الى البحاره بان يذهبوا الى السفينه ليحضروا القطور والبرابيل ذهبوا ثم عادوا بعد بره ينطمون خدودهم ويقولون إن السفينه قد جذبها التيار الى داخل البحر تذكرت اننا نسينا أن نلقي بالمرسات إلى القاع لتستقر السفينة في مكانها ندمت على ما حدث وعلى جهلي بامور الملاحه وقلت هذا قدر الله أن نعيش على هذه الجزيرة حتى يقضي فينا بامره والذين نجانا من براثن الوحش اللعين لن ينسانا في هذا المكان مضت ايام علينا في الجزيرة ونحن في اناء يعيش بما قسم الله لنا فيها من طعام وشراب إلى أن كان يوم هاجمنا فيها وحش من حيواناتها المفترسه اكل واحدا منا ونحن نيام ولذلك فقد أشرت على باقي الزملاء بأن نشرع في بناء كوخ يكون لنا حصنا من هذه الوحوش التي تمتلئ بها الجزيره والتي تجد فيها كل أسباب الحياة مضت ايام ونحن نعمل بجد ونشاط في قطع الاشجار وبناء هذا الكوخ وخلال تلك الايام فقدنا اربعه من زملائنا كانت تفترسهم هذه الوحوش وهم يقطعون الاشجار ما ان انتهينا حتى صار الباقي ثلاثه وانا رابعهم كل قد قسمنا العمل فيما بيننا بالتساوي كان الخطر كله يكمن في خروج أحدنا للصيد حين ياتي دمره. لم بقضت ايام قليله حتى التهم ذئب واحدا منا وبقيت نان معي وفي يوم اخر تسلل ثعبان لسان ونفث سمه في واحدا واصبح مثنى حينئذ دب الخوف فينا ظللنا اياما لا نقدر على الخروج خوفا من أن يفتك بنا حيوان وبروم الجوع والعطش فان زميلي رفض أن يغادر الكوخ فضل الموت جوعا على أن يلتهمه حيوان لم أجد امامي الا الخروج وحدي بعد أن رأيت الرجل الوحيد الباقي معي والذي يؤنس وحدتي على وشك الهلاك من قله الغذاء خرجت إلى الغابه وبيدي خنجر واحرب من الحراب التي صنعناها بايدينا للدفاع عن انفسنا اخذت اتسلل بين الاشجار لعل أجد أرنبا أو طائرا او غزالا أو أي شيء يكون طعاما لي ولزميلي وبينما أنا اسير حانت مني التفاتة إلى الخلف ناحية الكوخ ثم سمعت صراخ زميلي فاسرعت بالعودة مهرولا ما ان دخلت الباب حتى رايت امامي ابشع منظر واقبح صورة فقد كان الرجل المسكين ممزقا قطعا قطعا وقد امسك كلب كبير قريب الشبه بالانسان بقطعه من لحم الرجل واخذ ينهشها ما إن راني حتى صرخ في وجهي صرخه مدوته جعلني أقفز من امام واجري بلا وعي ولا شعور غير الإحساس بالخوف الخوف الذي جعلني أنطلق بين الأحراش وأقفز بين الأنصان حتى وجدت نفسي في النهاية فوق ربوة عاليه كانها نهايه العالم جلست مكاني وقد غلبني البكاء على زميل المسكين وعلى مصيره المؤلم ثم اخذت أتفكر في حالي ووحدتي وجعلت الوم نفسي التي طالما اسلمتني للمهلاك وبينما انا كذلك استمعت صوتا بجانبي التفت حولي لارى على مقربة مني دبًا كبيرًا وقد وقف على قدمين راح يلوح بيديه فرحا برؤيتي لم يكن لي من مهرب فليس امامي سوى ان اقفز فوق الجبل او أترك نفسي له يفعل بي ما يريد ولكن في نفس اللحظه كان هناك زائر اخر اراد ان يقاسم الدب في فريسته التي هي أنا كان هذا الزائر دبًا مفترسًا يبدو انه جائع لم يذق الطعام منذ عام التفت إليه الذب واشاح بيديه في وجه الذئب ليبتعد لكن الذئب كان عنيدا أخذ وضع الهجوم على الذب لم تمض لحظه حتى كان الذئب ينشب انيابه في جسد الذب ليدخل الاثنان في معركه عنيفه اصبحت بالنسبه إليهما معركه حياه أو موت وجدت في التحامهما فرصه في الهرب ظللت اجري هذه المرة في اتجاه البحر الالق بجسدي فيها وأترك نفسي للامواج تفعل بما تشاء واستريح من هذه الحياة التي يتربص الموت بي فيها في كل شبر لكن حلاوه الروح جعلتني اعدل عن هذه الفكرة وقلت لا يجوز ان ايأس من رحمة الله جلست على الشاطئ أفكر في طريقة أرفع بها القطر عن نفسي ومكان آمن آوي إليها بعد أن عرف هذا الغول مكان الكوخ طالت جلستي على الشاطئ بعد أن اتخذت مكان امنا بين صخرتين وبالرغم من أن الامواج كانت تلطم الصخرتين فتدع الماء تحت حيث أجلس وتبتل ملابسي إلا انني احسست بالامان ولم اترك المكان جاءت موجه قوية فدفعت الماء من حولي ثم انحصر الماء عني ثانيه باجد قوقعتين فوق الرمال بجانبي همت الله على إرساله لي هذه القواقع لتكون هداي اخذت واحده منها ففتحتها لاجد بداخلها لؤلؤة كبيرة الحجم بدلا من اللحم امسكت باللؤلؤه متحصرا رغم قيمتها وتمنيت لو كانت غذاء من المحار فما حاجة لمثل هذه اللؤلؤة في مثل تلك الظروف القيت باللؤلؤات وامسكت بالمحارة الأخرى وفتحتها لعل أجد فيها غذاءا فما وجدت إلا لؤلؤة أخرى أكبر حجما من الأولى هنا تحرك في داخل احساس التاشر لرؤية شيء ثمين نسيت الجوعة لبلؤ لؤلؤه فيا ثم تناولت الاولى ايضا اخذت أحدث نفسي بما يمكن أن يكون فمنها لو كنت في بغداد ثم اخذت انضحك واسخر من نفسي وأقول وأين أنا من بغداد اني هنا حبيس وحد في هذه الجزيرة التي لا سبيل الى الخروج منها أو العيش فيها جاءت موجه أخرى فألقت لي جديدة ووجدت بداخلها لؤلؤة ثالثة لم أملك بعدها إلا أن اضعها داخل سروالي ولا أعلم ماذا أفعل بها انه شعور التاجر واحساسه بكل ما له قيمه مضى النهار بكامله وانا قابع في مكان لم اغادره حتى اوشكت الشمس على المغيب وانحصر الماء عن الشاطئ كثيرا بفعل المد والجزر فاذا باجد على الشاطئ مئات القواقع تلمع فوق الرمال لم أستطع أن أقاوم الرغبة في نفسي فخذت أجمع هذه القواقع وأضعها في مكان بعيد عن الماء حتى صارت ربوها عالية تمددت بجوارها واسلمت نفسي للنوم حتى صباح اليوم التالي وجدتني جائعا للغاية فتركت مكاني وامسكت بفرع الشجرة المدبب مثل الحرباء والذي كنت صنعته لصيد الحيوانات دخلت إلى الماء بين الصقور اراقب السمك الذي يتسلل بينها وبعد عدة محاولات استطعت أن اصطاد سمكه كبيرة جعلت منها غذاء اليومي بعد أن تركتها تحت حرارة الشمس بعض الوقت وصارت شبه ناضجه بعد أن ملات معدة الخاويه جلست بجانب تل القواقع جعلت أفتحها واحدة بعد الأخرى وكلما وجدت لؤلؤة وضعتها مع بقية اللآلئ الاخرى وقبل غروب الشمس حدث نفس الشيء كما في اليوم السابق فقد طرحت الأمواج فوق الرمال مجموعة اخرى من القواقع فعلت بها نفس الشيء وهكذا مرت أيام كثيرة وشهور طويلة وفي كل يوم أجمع ثروة هائلة من اللؤلؤ وأضعه في اكياس صنعتها من ألياف الشجر وفي نات يوم بينما أنا جالس على الشاطئ أراقب البحر وأتنسم الهواء وأجمع القواقع وأستخرج اللآلئ إذ لمح لي شبح سفينة من بعيد جعلت أقفز في الهواء وأصرخ وأدعو الله أن يسمعني استجاب الله لدعائي شاهدت السفينة وقد أخذت وجهتها نعم ما أن رست السفينة قرب الشاطئ حتى أسرعت إليها سباحا التقطني أهلها وأخذوا يسألونني في دهشة عن حالي وأنا أجيبهم بكل الفرح والسعادة كان الركاب يرغبون في النزول فوق الجزيرة لكني أخبرتهم بما تحوي من المخاطر فقرروا عدم النزول والرحيل فورا لكني أخبرت قبطان السفين بأن لي حاجيات ثمينه على الشاطئ وأود أن أحملها معي فاستجاب الرجل لمطالبي أرسل مع اثنين من البحارة في قارب كبير حملت كل كنوز من اللؤلؤ وصعدت على السفينة أخرجت من اللؤلؤ شيئا كثيرا أعطيته للقبطان فتقبله مني فرحا شاكرا رحلت معهم من بحر إلى بحر ومن جزيرة إلى جزيرة حتى صادفت في احدى الموانئ سفينة متجهة إلى البصرة ركبتها وطابت لنا الريح وشملتنا عنايه الله حتى وصلنا بعد عده شهور الى مدينه البصره ومن هنا جمعت قافله كبيره حملتها احمال واموالي اتجهت الى مدينه بغداد فدخلتها بعد غيبه دامت عده سنوات أقبل الاصدقاء والتجار يهنئونني أقمت الولائم واحسنت إلى الفقراء واكرمت عمال متجري وعدت إلى حياة الترفي وراحه البال مضت سنوات 3 على عودتي من رحلتي الثالثه مكث في مدينة بغداد اباشر اعمال التي ازدهرت ومتاجر التي كثرت وتجارة التي اتسعت اصبحت تدر علي كثيرا من الأموال والارباح كنت خلال هذه السنوات الثلاث سعيدا بحياتي الهادئه مكتبيطا بقرب من الأمراء والكبار محاطا بكل مظاهر الترف والرفاهيه لم يدم حالي طويلا في ما بدأ الملل يتسرب إلى نفسي بعد هذه السنوات الثلاث اخذت الذكريات تلاحقني في يقظتي وهمامي واشتقت الى السفر والمغامره كم حاولت ان ادفع هذه الافكار بعيدا عني واقول لنفسي لقد تعرضت لكثير من المخاطر والاهوال وإن المرء لا يسلم في كل مرة لكني أجدني في النهاية احدث نفسي بأن قدري لا يعلمه الا الله وإذا كان لي عمر فلن ينقص مهما عظمت الاخطار ومهما كان الأمر فاني أجد في الاخطار لذة تفوق لذة هذه الحياة المأمون الهادئه وهكذا استقر عزمي في النهاية على السفر فلم تمضي أيام قليله إلا وكنت قد جهزت كل ما يلزم من مال وتجاره صرت في قافلة كبيرة إلى مدينه البصره بعد أن أوصيت عمال على متجري في البصره كانت هناك سفن كثيره تتاهب للرحيل الى كل بلاد الدنيا تخيرت أكبر واحدة منها القيت فيها تجارتي واحمالي غير من التجار والركاب تحركت بنا على بركه الله تدفعها ريح طيبه على بحر هادئ الى عالم مجهول مرت ايام عديده والسفينه تنساب في رقه وهدوء تحت سماء صافيه إلى أن لاحت لنا جزيره اتجهنا اليها القينا بها مرسا فوجدناها اهله بالسكان المسالمين اشترونا من نوا استرينا منهم مكثنا فيها عدة ايام ثم تركناها إلى غيرها بعد عدة شهور حيث فعلنا الشيء نفسه ثم أبحرنا إلى جزيره أخرى وأخرى في كل مرة نبيع ونشتري حتى اصبنا ربحا طيبا وتجمع لدينا العديد من بضائع هذه الجزر كان قد مضى علينا أكثر من عام ولم يعد أمامنا إلا أن نعود إلى مدينة البصره كان هذا راي الكثير منا إلا أن البعض كان من الجشع بحيث غره الربح الوفير واراد المزيد منه وطالب بان نذهب الى بعض الجزر الاخرى اغرى هؤلاء ربان السفينه والبحاره بالمهل فوافقوهم على ما ارادوا وعلى كره منا واصلنا الرحيل لعده ايام في احد الايام وقبل غروب الشمس بقليل اخفر الجو وامتلأت السماء بالغيوم الكثيفة السوداء ظلمات الدنيا وانظمت على الموج كالجبال انهمر المطر كالسيل وباتت السفينه كارجحه يقذفها الموج في كل مكان فهي تعلو طاره الى السماء ثم تغوص تحت الماء ونحن نصرخ دارعين إلى الله ونوال وله خوفا من الغرق قويه الريح على الشراع فمزقت وتكسرت الصوار فسقطت علينا وعلى ظهر المركب لتقتل البعض منا وتاتي على المركب بكامله لم اعد اشعر بشيء إلا وأنا أضرب ساعد في الماء في محاولة يائسة للنجاه حتى ساق الله إلي احد الصوار المكسوره تشبثت بها وهكذا فعل البعض ممن كتب لهم النجاح مرت من ساعات كانها دهر في خضم هذه الامواج حتى ظهرت باشير صباح اليوم التالي هدأت الامواج وانقشع السحاب سكن الهواء وبقى الصار فوق صفحة الماء ونحن فوقه ننظر إلى بعضنا ثم نتلفه حولنا بحثا عن شاطئ قريب أو سفينة مبحره رغم أننا كنا سعداء بنجاتنا بينما غرق أكثر الرفاق إلا أننا كنا نجهل المصير الذي ينتظرنا ونحن على هذه الحالة حتى ذهب النهار كله أقبل الليل وقد سرنا في حالة من الإعياء والجوع والعطش لا نقدر معها على الحركة أو الكلام أشرق نور يوم آخر وأقبل معه الهلاك مع الاسماك الكبيره المتوحشه التي راحت تحو حولنا وتشق الماء الينا في كل اتجاه اخرجت خنجري من غمده امسكته بيدي جعلت ارقب الأسماك من فوق الساري وخدمت لا ترعبا منها في لحظه خاطفه قفزت احداها من الماء لتختطف واحدا منا ثم غاصت به الى الاعماق ولم نكد نفق من ذهولنا حتى قفزت واحدة أخرى لتأخذ رجلا اخر صراخ وقلت لا حول ولا قوه الا بالله لقد نجونا من الغرق لكي تأكلنا هذه الاسماك وجدتني اقبض جيدا على خنجري تصميمت على أن ادافع عن نفسي وان لا اكون طعاما سهلا لها جعلت اقلب بصري بسرعه في كل مكان واراقب حركاتها حتى لا تفاجئني احدها ظهرت لي واحدة تشق الماء وطندفع نحو في سرعة مذهله حتى لم يعد بيني وبينها إلا مقدار ذراع وقفزت فوقي الا انني احنيت راسي بسرعه بينما يدي مرتفعه بالخنجر الى اعلى ليشق الخنجر بطنها وتحرج امعاءها مع قبل أن تسقط في الماء ما ان سقطت حتى تحول لون الماء إلى حمره قانيه ومن عجيب الامر ان بقيه الاسماء قد تحولت عنها اليها تجمعت حولها تنهش في لحمها سرخت في من معي وطلبت منهم ان يجدفوا بايديهم وارجلهم حتى نبتعد بالصارع عن هذا المكان قبل أن تفرغ الاسماك من وليمتها وبالرغم من أننا نجحنا في الابتعاد إلا انني ظللت قابضا بشدة على خنجري خوفا من ملاحقتها لنا ولكن ظهر لنا شيء اخر فقد عاد البحر إلى فورته مرة اخرى ارتفع الموج وهطل المطر فوق رؤوسنا اندفع بنا الصار وتشبثنا به وبشده كي لا نسقط بينما هو يعلو ويهبط سرنا نغيب عن الوعي ثم نفيق ثانيه وجاءت موجة عاتيه كالجبل الشاهق اطاحت بنا ودفعتنا دفعة قوية في سرعة جنونية لنجد انفسنا بعدها مستلقين على رمال الشعب لا ندري من اين جاء انتابتنا سعادة غامرة وهللنا فرحين بالنجاة وشكرنا الله ونحن نصرخ من الفرح ولا نصدق ان نجات اسرعنا بالابتعاد عن البحر إلى داخل الشعب حتى لا تجرفنا الامواج معها ثم وصلنا في امان لنستريح مما نحن فيه من عناء حالت مني التفاتة إلى ما حولي فرأيتها جزيرة كبيرة كانها دنيا كاملة بجبالها الشاهقة وصقورها الهائلة وبعدها نظرت إلى زملائي رأيتهم وقد اسلمهم التعب الى النعاس فأسلمت نفسي مثلهم للنوم العميق في صباح اليوم التالي استيقظت على حرارة الشمس المتوهجه ايقظت زملائي كل جميعا في حالة ايعاء من الجوع وقررنا أن ندخل الجزيره للبحث عن شيء يؤكل في داخلها راينا الاشجار تتشابك واغصانها خاليه من الثمر فعلمنا انها آهلة بالسكان الذين يجمعون ثمارها لم نجد إلا بعض الأشجار التي لم تنضج ثمارها بعد تجاملنا هذه الثمار من شدة الجوع وعثرنا على نهر فروينا منه ظمأنا ثم واصلنا السير في غاباتها وبين أحراشها حتى ظهرت لنا أرض واسعة تناثرت بها أكواخ من القش وفروع شجر فهللنا لرؤيتها وفرحنا غاية الفرح ثم أسرعنا الخطى إليها شاهدنا بعض أهلها عراة الأجساد الا من اجزاء قليلة قد غطتها جلود الحيوانات أو اوراق الاشجار ما ان راونا حتى نادوا بعضهم فجاءوا من كل صوب مسرعين امتلئ المكان بهم ووجدنا انفسنا وقد احاطونا من كل جانب وهم يصرخون ويهللون ويقفزون حولنا كالقرود أو كانهم الشياطين امتلأت نفوسنا منهم رعبا وخوفا وهم يسوقون الهويد يدفعوننا بحرابهم إلى ناحية قوخ كبيرة خرج منه رسول كانه قرد ضخم الجثة افطس الأنف مرتفع الجباه تتدلى شفتاه القريضتان كاذني الفيل ما أمر الله حتى سجدوا جميعا امامه يضربون الارض باكفهم ويصدرون اصواتا كانها الرعد ثم قاموا بعد ذلك يقفزون ويرقصون ثم دفعونا الى مكان في وسطهم بينما جلس زعيمهم فوق ظهر اثنين منهم سكن الجميع ووقفوا رافعين حرابهم وقد لمعت أسنتها تحت ضوء الشمس لتبعث الموت في نفوسنا وتدفع الرعب الى قلوبنا قام البعض منهم بإشعال حطب وفروع شجر تحت قدور كبيرة جاءوا بأعشاب غريبة الشكل فألقوا بها داخل القدور ثم صب فوقها انواعا من الدهن والزيوت لها رائحه كريهه أما نحن فقد ايقنا أننا بعد قليل سنوضع داخل هذه القدور احياء لنكون طعاما لهم وقفنا ساكنين وقد اسلمنا أمرنا لله لم يعد لنا من مهرب من هذا المصير لكن ياسنا انقلب إلى سرور ماذا ان شاهدناهم يفرغون مما في هذه القدور في اوان خشبيه وقدموها الينا لنشربها قلنا لبعضنا انهم قوم كرماء يكرمون ضيوفهم بطريقه غريبه ضحكنا في وجوههم ونحن نقرب الاطباق من افواهنا بينما كانوا ينظرون إلينا ما ان قربت الطبق من فمي حتى نفذت الى انفي رائحة كريهه نظرت إلى زملائي ورأيت الامتعاض على وجوههم فقلت لهم لابد أن تشربوا وإلا اعتبروها إهانة منا لهم ولا نعلم ما يمكن أن يحدث لنا معهم شربوا جميعا كارهين أما أنا فلم استطع أن اقربها من فمي سكبت ما في الطبق على الأرض في غفله عنهم تظهرت بأني شربته كله نظرت إلى زملائي فرأيتهم وقد اتسعت حدقات عيونهم عندي قبل بداو ذهولين كالمذهولين علمت ان هذا من جراء ذلك الشراب ومن اثاره قلدت زملائي حتى لا يكشف فعلتي رأيت القوم بعد ذلك يسرقون فرحين ويقفزون إلى اعلى في نشوه قام زعيمهم إلى كوخه تاركني القوم يسوقوننا كالاغنام إلى حظيره اخذوا اثنين من الرجال جروهما من اذانيهما إلى خارج الحظيره بعد أن اغلقوها علينا كان مصير الرجلين الذبح كالخراف اخذوا واحدا ووضعوه فوق النار ليكون شواء لزعمهم أما الثاني فقد مزقوه اريبا اريبا بينهم واكلوه نيئا شهدت هذا كل وأن وانا من الخوف والفزع نظرت إلى زملائي فوجدتهم باهتين من كل ما يحدث حولهم حاولت مخاطبتهم فلم اسمع منهم سوى اصوات تشبه النهيق والنعيق احسست بأنهم ما عادوا ادميين بل حيوانات او بهائم وما عاد ترجى منهم فائده لهذا قررت ان اهرب قبل أن يصير حالي مثلهم وينتهي امري الى مصيرهم انتظرت حتى اتى المساء وأسدل الليل ستاره المظلم عن هذه الجزيره قفزت من فوق سور الحطبه تحسست طريقي الى ناحيه الغابات الكثيفه الشجر أن اتسلل بين احراشها وكل امل بان افر بعيدا عن هذه القرية المتوحشه مضى الليل كله وانا على تلك الحال ثم أشرق الفجر جاء الصباح واردت أن استريح قليلا لكنني خفت ان يلحقوا بي او يعذروا علي فواصلت سيري حتى انتهيت إلى جبل شاهق الارتفاع اخذت اصعده في مشقة بالغة لوعورته وصلابته استغرق صعودي يوما كاملا حتى غربت الشمس كان التعب والجهد قد نالا مني جلست استريح وغلبني النعاس فاستلقيت على الأرض واسلمت نفسي للنوم حتى الصباح لما استيقظت كان الجوع قد جعلني في حال لا اقدر معها على مواصلة السير اخذت أبحث عن أي شيء فلم اجد سوى الاعشاب التي تنبت في ثنايا الجبل اكلت منها ثم واصلت السير بعد ذلك لعده ايام أكل ما يصادفني واشرب من اي نبع ما حتى اشرفت في النهايه على مكان فسيح مليء بالخضره يجري فيه نهر كبير رأيت بعض الناس عن بعد يرتدون ملابس بيضاء يزرعون أو يجمعون بعض الخضروات من أرض منسقه الشكل على هيئة الاراضي التي تزرع في بلدي لا حالي انهم او منطيبون غير الذين فررت منهم لكن مع ذلك شعرت بالخوف حذرا من أن يكون مثلهم ظللت في مكان أراقبهم عن بعد كانت تصرفاتهم هادئه مما شجعني على أن اقترب منهم أكثر رأيت ملامح وجوههم السمراء تلمع عن طيبه اتخذت مكانا خلف شجره بحيث لا يروني سمعتهم يتحدثون إلى بعضهم البعض بعد أن فرغوا من عملهم فغمرني احساس جارف بالسعاده عندما وجدتهم يتحدثون بلغتي تركت مكاني واندفعت اليهم وأنا انادي عليهم انزعجوا بادا الأمر لرؤيتي وغريب هيئتي ثم تقدموا مني حين سمعني أقول لهم لا تخافوا مني فأنا رجل غريب عن هذه البلاد وهارب من السود المتوحشين اقبلوا الي مرحبين ومتسائلين عما اكون ومن اين جئت فرويت لهم قصتي كامله وهم يتعجبون ويحمدون الله على سلامتي ثم جاءوني بطعام وشراب اكلت حتى شبعت وشربت حتى ارتويت كانت الشمس قد مالت الى المغيب فقالوا لي هل ستاتي معنا ام أنك ستواصل السير في حال سبيلك فسالتهم إلى اين هم يقصدون فقالوا إن مدينتهم خلف هذا النهر العظيم فقلت لهم اني ذاهب معكم على بركة الله ذهبت معهم وعبرنا هذا النهر الكبير في قوارب كانت راسيه على الشاطئ وحين وطئت اقدامنا الشاطئ الاخر كان الليل قد اقبل فظهر القمر ساطعا مضيئا فسرنا بين المزارع والاشجار حتى انتهينا إلى قرية صغيرة بيوتها من الطين والاحجار اقمنا في أحدها مع بعضهم حتى الصباح كانوا قوما قرماء في ضيافتهم وفي الصباح تجمع أهل القريه كلها بعد ان عرفوا حكايتي قبلوا يهنئونني بالنجاه ثم علمت ان البعض منهم سيواصل السير إلى المدينة البيضاء فطلبت أن أصحبهم اليها سرت معهم ساعات كثيرة حتى منتصف النهار إلى ان لاحت لنا مدينه كبيره عاليه البنيان عامره بالناس والاسواق رايت قصرا كبيرا كثير القباب عاليه الابراج تحيط به حديقه واسعه سألت عن هذا القصر فقال لي انه قصر السلطان دخلنا بعد ذلك بيتا جميلا له حديقه استقبلنا صاحب البيت مرحبا مبتسما ثم جلسنا في مكان فسيح جئ بطعام وشراب فأكلنا وشربنا وحمدنا الله جلس صاحب البيت يسمع حكايتي من الذي نصحبوني وهو يتعجب في النهاية قال لي مرحبا بك في بيتي ستكون ضيفي ما حييت فشكرت لي الرجل كرمه وفضله لبناك نجلس بعد ذلك قليلا الا وسمعنا جلبة واصواتا خارج الدار تركنا الرجل لينظر ما الامر وعاد الي ليقول ان هؤلاء القوم هم رسل السلطان وجنده جاءوا في طلب انزعجت وغلبني الخوف على وجهي تساءلت كيف عرف السلطان بامر؟ ابتسم الرجل وهو يقول: "ما سلطان لا عليه خافية في هذا البلد." وسألته: "وفي أي شيء يريدني السلطان؟" فأجابني الرجل بأنه لا يعلم. نصحني بأن أنصاع لأمره وأذهب من الفور مع جده. لم أجد مفرًا من ذلك. قمت إليه وسرت معهم إلى قصر السلطان. أحسست برهبة وخوف. وانا أدخل من بابه الكبير والحراس بايدهم الحراب والسيوب وهم في وقفتهم لا ينظرون يمينا أو يسارا ولا يرمشون حتى باعينهم مما جعل الرعب يدب في اوصابي انتهينا بعد ذلك إلى حديقة كبيرة واسعه فيها من كل ما خلق الله وما انبتت الأرض من ثمار وازهار تتوسطها سقيه ماء من الرخام على جوانبها تماثيل لحيوانات تخرج الماء من افواها لكني كنت مشغولا عن هذا كله بخوف من مثول بين يدي هذا السلطان والذي لا اعلم ما يريده مني او ما سيفعله بي دخلنا القصر انتقلنا من ردهه إلى أخرى ومن قاعه إلى قاعه حتى وقفنا في النهاية بباب كبير عليه حراس غلاظ نشداد يحملون بايديهم سيوفهم وحرابهم خمار انا كبيرهم دخل إلى القاعه ثم عاد إلينا واذن لي وحده بالدخول وما ان دخلت الى القاعه حتى رأيت السلطان جالسا في صدرها وحوله وزراءه وعدد من اعلامه تقدمت بخطوات مضطربه وقلب يرتجف خوفا ثم انحنيت امامه قائلا حفظ الله سلطان وأدام ملكه فرأيت الرجل وقد نهض من مجلسه على عرشه تقدم الي مبتسما وهو يقول مرحبا بضيفنا العزيز واهلا بك في مملكتنا حينئذ تبدد خوفي وطمأنت نفسي نهضت واقفا فامسك بيدي واجلسني بجواره ثم اخذ يسالني عن حالي وسبب قدومي الى هذا البلد اخبرته بكل حكايتي ورويت له قصتي كاملة كان السلطان يتعجب مما يسمع وكل من حوله ينظرون ويستمعون وهم في غايه العجب والدهشه لم أكد انتهي حتى سمعت السلطان يقول مثلك أيها الرجل من يستفيد منهم الملوك ومن الان ستكون أحد المقربين مني الذين استشيرهم هو استمع ثم امر بان يجهز لي مكان في القصر يليق بمقامي عنده اقمت بقصر السلطان زمنا ليس بالقصير وقد وهبني مهلا وهدايا كثيرة اصبحت مقربا لديها يطلب مني المشورة في كثير من أمور دولته وفي يوم خرجنا جميعا للصيد اعجبت اذ رايت الجميع يمتطون الجياد بغير سروج او ركاب ما انت حرك الموكب حتى وجدتهم يسقطون من على ظهور الخيل كلما أسرعت تقدمت من السلطان الذي كان يحاول أن يظل على ظهر جواده ويعاني من جراء ذلك معاناه شديده وقلت له يا مولاي اني استطيع ان اصنع لك سرجا تضعه على جوادك يكون لك فيه الراحه والامان دهشان الملك لقولي وقال أي سرج هذا الذي تتحدث عنه فنحن لم نسمع عن شيء مثل هذا ولم نعرفه من قبل فقلت له يا مولاي إني استطيع أن اصنعه لك بنفسي بعد عودتنا ارسلت بعض الحراس ليشتروا لي كل ما أحتاجه لصناعه السرج ثم بدأت في العمل من فوري فما مضى سوى ايام قليله الا وكنت قد صنعت سرجا جاء روعه في الاتقان والجمال طلبت مقابلة السلطان وقدمته إليها اخذ ينظر إليه فرحا متعشبا ماذا على كل من في القصر ليشاهده ثم نزلنا الى حيث الخيل وضعته على جواد السلطان الخاص وطلبت إليه أن يمتطيه ففعل واستوى فوقه ووضع قدميه في الركاب أخذ يجول به ويصول في الحديقه وهو في غايه السعاده والنشوه وقف الجميع ينظرون وكانهم يرون عجبا أقبل الجميع على رأسهم السلطان، وهنئونني على هذا العمل العظيم. في اليوم التالي طلب السلطان مني أن أصنع لجميع أمراء المملكه ووزراؤها شروجا لخيولهم، على أن يدفع كل منهم وزن سرجه ذهبا. أما السلطان نفسه فقد وهب لي مالا كثيرا مع ثلاثه صناديق مملوءه بالضر والجوهري النفيس. تممضى عدة شهور حتى كنت قد فرغت من صناعه السروج للامراء والوزراء جمعت من وراء ذلك مالا لا يحصى ولا يعد خرجت بضم مع السلطان بعد ذلك للصيد والقنص فما وقع واحد منهم من فوق فرس ثم عاد السلطان وطلب أن اقيم مبنى كبيرا واتخذ العديد من العمال والصناع ثم أعلمهم كيف يصنعون هذه السروج من أجل فرصانه وجنوده وافراد شعبه على أن يكون لي اجر على كل ما اصنعه أنا وعمالي لم يمض وقت كثير حتى كنا قائمين بهذا العمل اقبل الكثير من أفراد الشعب يطلبون هذه السروج مما عاد علي في النهاية بالنفع العظيم والثروه الطائلة وهكذا طابت لي الحياة احوا ثلاثة ثلاثه فيها الصيت بين الناس وأصبح المصنع الذي شيدته لهذه الصناعه قبله أهل المدينة وجميع الغرباء الذين يفدون إليها أصبح اسمي يتردد على لسان الصغير والكبير والقريب والبعيد حتى كان ذات يوم كنت جالسا اباشر العمل اد وقف امامي رجل ما ان رايته حتى اخذته بين ذراعي سعيدا برؤيته غير مصدق بوصوله إلى هذا المكان فقد كان الرجل أحد التجار الذين كانوا يتعاملون معي في بغداد وبعض العناق والترحاب سالته في دهشه كيف وصل إلى هذا البلد وما الذي دله على هذا المكان فأجاب الرجل ضاحكا لقد وصلت إلى هنا في مركب كبير ونزلت الى الميناء للبيع والشراء مع بقيه الركاب دخلت أحد المتاجر لشراء حاجات لي ورايت في المتجر سرجا جميلا الشكل جيد الصنعه سألت صاحب المتجر عن ثمنه فقال انه ليس للبيع وانما صنع من أجله هو فقط فقلت له من اين اتي بواحد مثله فدلني على هذا المكان فقلت الحمد لله على ان جمعني بك ولكن اين سفينتك الان فقال انها بالميناء اخبرني انهم سيرحلون بعد ايام قليله فقلت له اني سارحل معكم فاخبر قبطان المركب الا يبرح الميناء بدوني وانت وجميع الركاب ضيوف الليله اذهب واحضرهم بعد ان ذهب الرجل إلى حيث كان زملاؤه اسرعت بالذهاب إلى قصر السلطان اخبرته بما حدث وطلبت اليه ان يسمح لي بالسفر معهم فقال السلطان ان لا يحزنني أن تتركنا وترحل عنا ولكن ما قدمته لنا من عمل جليل يجعلني لا ارفض لك طلبا واني اعلم مدى اشتياقك لوطنك فاذهب على بركه الله ثم امر لي بمكافاه كبيره وتمنى لي التوفيق اسرعت بالعوده الى المصنع وجدت الرجل ومعه جميع ركاب الموكب سررت برؤيتهم واستحضرتهم جميعا إلى قصري اكرمتهم غايه الكرم مما جعلهم في سعادة بالغه في اليوم التالي جمعت كل فروتي وكلوزي في صنادق توجهت إلى المركب الذي اقلع بنا في نفس اليوم اخذا وجهته إلى البصره ووصلنا بعد عده شهور لم يحدث في الرحله ما يعكر صفونا أوي وحدت سلمى ما أن رأيت الميناء عن بعد حتى رقص قلبي طربا وفرحا لعودتي بعد غيبه دامت أكثر من أربعة اعوام وفي البصره جهزت قافلة كبيره اتجهت بها إلى بغداد وصلتها بعد عدة ايام واستقبلني الجميع بالترحاب والفرحه توجهت إلى قصري الذي تم له ضياؤه واكتمل بالناس اليوم بتالي ذهبت إلى متجري وعمالي فرأيتهم في خير حال قدموا لي مجتمعا لديهم من مال وارباح طوال هذه الاعوام حكافأتهم وهبت لهم المال الكثير وتصدقت على الفقراء وشكرت الله على عودتي سالما غانما وقطعت عهدا على نفسي بان لا افكر في الصفر مرة اخرى ولكنني كنت على موعد اخر مع القطار كنت قد حدثتكم عن رحلة الرابعه وما حدث لي فيها من الاهوال والاخطار وما صادفته من متاعب كادت أن تذهب بحياتي ثم ان الله وانعم علي بالكثير فعدت إلى بغداد ومعي من المال ما لا يعد ومن الونز ما لا يحصى وجد متجري وبضاعتي رائجه في بغداد بفضل أمانة عمالي وجهدهم عاهدت نفسي بعدها على الا أفكر بالترحال أو السفر مرة اخرى ولكن لم يمض عام على عودتي وبقائي هانئا مطمئنا حتى كان صباح يوم ذهبت فيه إلى متجري فرأيت موكبا عظيما من الجنود يخترق السوق ويقف على باب المنظر ثم نزل كبير الجند من على فرسه تقدم إلي متسائلا عما إذا كنت انا سندباد البحري اجبته وأنا في دهشه من امره نعم انا سندباد البحري فقال الرجل باسما لقد ارسلني الخليفة في طلبك لامر هام ويجب أن تذهب اليه الآن فقلت له سمعا وطاعا ذهبت من فوري معه إلى الخليفه وأنا في غاية السعد لهذا الشرف الكبير فقد سبق للخليفه ان طلبني كثيرا كلما اراد ان يشتري شيئا من النفائس لقصره او لاله ما ان دخلت القصر حتى وجدت الحاجب بانتظاري ادخلني على الخليفة الذي كان يجلس وحده في ديوان خلافته مهموما ما إن راني حتى نهض من مجلسه اسرعت احفظ الخطى إليها وانحنيت امامه وأنا اقول حفظ الله مولانا الخليفة واطال في عمره فاجابني مرحبا بقوله اهلا بك يا شيخ التجار واكرمهم ان لك عندنا منزلة كبيره يا سنبند فقلت له عفوا يا مولاي فما انا الا خادمكم وواحد من رعيتكم فقال الخليفه تقدم واجلس بجواري فما ارسلت اليك هذه المره الا لامر هام ارجو الا تبوح به فقلت له يا مولاي سرك في روحي وثمنه عمري واني مسغ لما تقول قال الخليفه لقد تقدم بي العمر واقفا ان ارحل عن الدنيا قبل ان اضع رواسي الملك وادعمه لولدي لقد رايت ان ازوجه اولا قبل أن ياول الملك اليه حتى ينضج ويزداد حكما وقد قضيت الليل كله صاhera افكر في الزوجة التي يمكن أن تقف إلى جواره وتشد ازره وتكون عونا له في الحكم والقياده ولا يمكن أن تكون إلا اميره بنت ملك قوي يستطيع أن يكون له عونا على اعدائه إذا ما ألم به خطب أو أتاه غاصب يطمع في بلده فقلت له نعم الراي ما رأيت يا مولاي وانت الخليفه الذي تهابه الملوك وتامل في التقرب اليك حين تطلب بنت أحدهم لولدك فهذا شرف كبير له يجعله يقدمها خادمه لك فقال الخليفه هذا صحيح ولكني أتمنى ان تكون زوجة ابني تلك الاميره الصغيرة التي حدثتني عنها وعن ملك أبيها والتي كنت انت سببا في نجاتها من الموت في رحلتك الأولى كانت وقتها طفله صغيرة فلا بد ان تكون الآن عروسا كبيرة ولا بد ان اباها لن يزوجها إلا لملك أو ابن ملك وقد أرسلت إليك الآن من أجلها ولاعلم منك كيف السبيل إليها فقلت له يا مولاي ولكن الاميره ربما تكون الان قد تزوجت فقد مضى زمن منذ رايتها وتركت مدينتها امامك من بنات الملوك سواها الكثير فاطلب تجد وأمر تطع فقال الخليفه اني لا ارجو لابني وولي عهدي الا هذه الأميرة التي كانت في صغارها تتصف بالشجاعة والقوه فهذا ما عرفته من طعانها وانت تروي لي حكايتها أعجبته بأنها كانت حقا شجاعه وقويه ولا شيء يمنع من أن نبعث رسولا الى بلدها فيوافينا باخبارها قال الخليفه اني لا أريد أن يعلم بهذا الأمر أحد سوانا ولقد أرسلت إليك حتى تتجهز للسفر في اقرب فرصه ليتم هذا الأمر سريعا هنا شعرت أن الأرض تميد من تحتي انتابتني حيرة شديده ولم أجد ما اجيب من قول بعد قولي الخليفه عندما راى ما انا عليه من حال قال لي يجب أن تعلم أنك ستسدي إلى بلدك خدمه جليله بما ستقوم به من عمل في هذا الشان فقلت له يا مولاي اني فداء لك و ولكني كنت قد قطعت عهدا على نفسي ان لا أبرح هذا البلد وان لا اسافر ابدا فإني ما صادفت في اسفار إلا الاخطار وقد اشرفت على الهلاك في أكثرها وقال الخليفه ضاحكا ولكنك تعود دائما محمل من المال والكنوز ولولا رحلاتك لما اصبحت الآن في مثل هذه الحال فما بالك وانا الذي أطلب إليك السفر لأمر فيه الصالح لي وصالح هذا البلد اما اذا كانت الأميرة كما تقول لا نعلم ما إذا كانت تزوجت املا فهذا أمر متروك لعلم الله وما علينا الا ان نسعى ويفعل الله ما يشاء هنا وجدت نفسي عاجزا عن الرد لم يعد امامي مفر من قبول رغبة الخليفة فقلت أنا طوع امرك يا مولاي ورهن اشارتك ربط الخليفه بيده على كتفي وقال جزاك الله خيرا عني وعن ولدي وبلدي يا سندي باد فانصرف الان وخذ من الوقت ما شئت على ان تجهز امرك للسفر خرجت من قصر الخليفة ذاهلا بينما كل من يراني يحسدني ويتمنى لو كان مكاني ذهبت إلى قصري فقضيت الليل كله وانا في مزيج من الحزن والفرح حتى غلبني النوم في نهايه الامر في الصباح ايقظني خادمي بقوله إن بالباب ثله من جنود الخليفة يطلبونني خرجت إليهم فاخبروني بأن الخليفه يطلبني فاسرعت معهم إليها دخلت الى ديوان الخلافه فرائيته بين الوزراء والحاشية غاضبا مهتاجا يصب لعناته على بعضهم وقد وقف السياف الى جواره والجميع في حالة من الذعر والخوف وقد طاطت رؤوسهم الى الارض وبدت عليهم مظاهر الخزي والهوان ما إن رااني الخليفة في القاعه حتى اشار لهم جميعا بالانصراف فخرجوا يجرون اذيالهم ثم اشار إلى الخليفه بأن اقترب وأجلس إلى جواره جلست ساكنا بينما بادرني بان علي أن اسرع بالرحيل إلى حيث طلب الي بالابس اذن انه اكتشف بالامس بعد ذهابي مؤامره قام بها بعض الخونه في القصر فقلت له استطيع السفر فورا إذا طلبت مني ذلك فقال لي اذهب لتجهز نفسك للسفر غدا تركت القصر خلاف وعدت الى قصر مشغول الخاطر لا ادري كيف اتصرف في هذا الوقت القصير وأكون جاهزا للسفر ولكن لم تدم حيرة طويلا فصرعنا ما رايت جلبة شديدة في حديقة قصري نظرت من النافذة لارى مجموعة من فرسان الخليفة على جيادهم وقلفهم كثير من الجمال على ظهورها الاحمال وبعد بره مثل قائد الفرسان بين يدي ليخبرني أن الخليفة قد بعث بهذه الجمال التي تحمل الهدايا لانقلها معي واقدمها إلى ملك البلاد التي سأذهب إليها وقد أسعدني أن الخليفه قد فكر في هذا الامر بهذه السرعة لم تمضي ساعات قليله حتى كنت اتحرك بهذه القافلة داخل دروب المدينة والجنود والفرسان يحيطون بنا في موكب لا يختلف عن موكب الخليفه مما دفع الناس للخروج وراءنا والفرجه علينا حتى اوغلنا في الصحراء عاد ركب الحراسه وانطلقت بمن معي باتجاه البصره فوصلناها ظهر اليوم السابع لخروجنا من بغداد كانت أوامر الخليفة لي أن اتخذ مركبا خاصا بي ولا يكون فيه من الركاب أو التجار أحد سواي لم أجد مشقه في العثور على ذلك المركب بعد أن قدمت للربان مصارف الرحله كاملة وعلم أنني في مهمة من قبل الخلفه على الفور شرع البحاره في القيام بعملهم في همة ونشاط ليخرج المركب في نفس اليوم متخذا وجهته إلى حيث أخبرت الربان وإلى بلادي السندستان دعوت الله أن يكلل مسعي بالنجاح والتوفيق مضى شهر وعواده ايام ونحن نشق البحر من غير أن نرس في ميناء او نستريح جسئه مما جعل البحارة في حالة تذمر لولا انني كنت صارما معهم وهددهم دائما بالخليفه وعقابه لهم اذا صدر منهم ما يخالف امري حتى وصلنا في النهاية إلى هدفنا ما إن وصلنا الشعب حتى أرسلت من يشتري خيولا وضعت عليها ما بعث به الخليفه من هدايا وتوجهت إلى قصر السلطان كان لا يزال هو القصر الذي سبق له ان اضافوني فيها خرج الينا الحراس وحالوا دون دخولنا حتى يعرفوا من نحن ومن أين أتينا وما هي بغيتنا من مقابله السلطان حينئذ أشرت لكبيرهم أن يتقدم الي ويقترب مني ليعرف من أنا لكن اشارتي له اغضبته وكبر عليه أن يتقدم الي وأمرني بالنزول من فوق فرسي وهو يشهر سيفه في وجهي ادهشني منه هذا التصرف بادئ الامر لكني عدت وحدثت نفسي بانه معذور فربما لم يعرفني لحداثه سنه ولم يكن الا طفلا حينما كنت أنا وزيرا في هذا البلد فبسمت وقلت له اذا كنت لا تعرفني أيها الشاب فاحضر لقائد الحرس كي اتحدث إليها لكن الشاب كان مغرورا اكثر من اللازم بحكم مكانته وقال لي باستهجان: "ومن تكون أيها المقرف؟ ليحضر إليك قائد الحرس. إنك تستحق التاديب والسجن أنت ومن معك." ثم أشار إلى بقيه الحراس أن يلتفوا حولنا ويسوقونا إلى السجن. كان قد نفذ صبري من تصرفه واشتد غضب من منهم لذا صرخت فيه صرخه جعلته يجمد في مكانه مذعورا. وانا اقول له أنا تعرف من أنا أيها الغبي والاحمق انني سندباد حاكم هذه البلاد بعد السلطان اذهب من فورك واحضر رئيسه قبل أن اطيح حبك وأجهز عليك بسيفي انت ومن معك وقف الضابط الشاب ينظر إلي ولا يتحرك من مكانه فاخرج سيفي من غمده فرتج على الحاضرين أمرهم ووقف الحراس ينظرون الي سيفي وإلى رئيسهم كان الامر يتطور الى معركه لولا ان حضر قائد الحرس يعدو على فرص حتى وقف امامي كان هو نفسه الذي سبق أن وضعته انا في هذه المكانه وذلك المركز فما إن رآني حتى اخذته الدهشه جعل يتفحص في وجهي ولما راني ابتسم له واناديه باسمه اتف مهللا وقائلا ما الهي السندباد ثم قفز من فوق حصانه وانحنى امامي وهو يقول أهلا بك يا مولاي في بلدك فنزلت من فوق حصاني واخذت بهذه وهو يقول إنني لا اوصدق عيني ثم أمر الحراس الذين كانوا يقفون في ذهول بان يصطفوا لتحيتي رأيت رئيسهم الشاب وقد كاد الخوف يقتله فلما راني أنظر إليه ارتمى على الارض امامي يطلب الصفح ويعتذر بانه لا يعرفني حين راهه قائده يفعل ذلك قال له الويل لك ان كنت قد اسأت الى سيدي وولي نعمتي فقلت للرجل انه لم يحدث منه اي اساءه بل هو مثال للجندي المهتم بعمله نظر الشاب نحيته بعينين كلهما عرفان بالشكر والجميل بعدها تحرك الركب الى داخل حديقة القصر كان قد شاع فيه الخبر رايت كثيرا من الجنود والخداب وقد التفوا حول موكبي وهم يحيون بكثير من الترحاب والحب والدعاء بسلامتي العوده ما إن اقتربت من سلم القصر حتى رأيت السلطان والحاشيه والوزراء بالباب يقفون نزلت من على جوادي واسرعت الخطا على السلم حتى وقفت امام السلطان منحنيا فرأيت السلطان يتقدم اليه ويعقدني بين ذراعيه ويعانقني بشوق جعلني أحس بعظيم مكانتي عندها سمعته يقول لي بكل الحب يا ولدي قد طال غيابك عنا ونحن في غايه الشوق اليك فغلبني البكاء احساسا مني بتقصير نحوه ولكراني لفضله بعدم زيارتي له طوال هذه السنين أجبته باني ما تاخرت عليه إلا رغم اني أعاد يربت على كتفي بلطف ويقول لا يهم طالما جئت إلينا اخيرا ثم أخذ بيدي وسرنا والجميع خلفنا حتى وصلنا إلى قاعة العرش أجلسني بجواره وجلس الجميع في أماكنهم وقد على البشر وجوههم كان الخبر قد شاع في القصر كله رايت امراه قد خرجت من وراء الستار والحجب القت بنفسها على اكتافي وهي تغمرني بقبلاتها على راسي وبين عيني وأنا في شدة الحرج من أمرها نظرت إلى السلطان فرايته يضحك كثيرا ويقول ألا تعرف من هذه فقلت وأنا خجل من نفسي لا اعرف يا مولاي فاذا بالمراته تقول هل تعرفني حقا هل نسيتني ام انني تغيرت كثيرا عندي ذي قبل فأمعنت النظر في وجهها ثم هتفت في دهشه مولاتي الاميره انني لا أصدق أنت انتي من كنت بالامس طفله صغيره فاذا انت اليوم امراه كامله حينئذ اوم السلطان بإشارة من يده إلى جميع الحاضرين فانصرفوا بعدها خرجت من خلف السطور زوجة السلطان مرحبة في سعادة بعودتي ومتمنيه البقاء معهم إلى الأبد لكن أجبت بقول أني جئت لأمر هام بطلب من خليفة بلادي وقد أرسل معيلكم هدايا تليق بمقامكم ومكانتكم عنده وهذا الأمر خاص بأميرتنا التي لم تعود الآن صغيرة سكت السلطان لحظه وقد علت الدهشه وجوههم جميعا ثم سالني عما يقول هذا الامر الخطير فتبسمت وقلت انه امر فيه كل الخير والسعادة لكم و لخليفه بلادي فقد ارسلني خاطبا للأميرة من أجل ولده و ولي عهده وقد اختارني لهذه المهمه لعلمه بمكانتي لديكم سرت الفرحه وعم السرور وجوههم جميعا وظهر الحياة على وجه الاميره ناد السلطان على اتباعه وحاشيته و وزرائه ليذفو اليهم الخبر سعيد أمر بأن تقام الزينات وتعم الأفرح أنحاء البلاد مضت شهور 3 في تجهيز العروس بكل ما يلزم تأهبنا للرحيل والعودة إلى بغداد كان يوم الوداع يوما مشهودا مشحونا بالفرحة والبكاء اقبل السلطان يعانقني قائلا هذه ابنتي امانه عندك وهي من الآن ابنتك فكن مكان وفعل من أجلها ما يليق بمقامي فقلت له يا مولاي السلطان سياتي يوم قريب تدخل فيه بغداد وترى الاميره وقد صارت زوجة خليفتها فكن قرير العين مرتاحه البال ما أن فرغت الاميره من وداع والدها ووالدتها حتى صعدت إلى ظهر المركب في موكب من الوصيفات والجوالي واتخذ الجميع أماكنهم فيها ثم صعدت انا فأمر القبطان برفع المرساة ونشر الشراع وتحرك المركب مغادرا الشاطئ آخذا وجهته إلى عرض البحر مرت الايام والاسابيع والمركب يتهادى على الماء وقد طابت له الريح وأنا قائم بكل ما يلزم الاميره مجيبا لكل مطالبها عاملا على توفير اسباب الراحه لها ولمن معها وذاتي يوم لاحظنا في الافق سفينة كبيرة تسير بعيده عنا فوقفنا ننظر إليها ونحن لا نعرف إلى اين تتجه حتى غابت عن انظارنا مع غروب الشمس في تلك الليله طلبت من الراقصات والمغنيات أن يقدمن كل ما يوجده أمام الاميره ليسرن عنها وفي منتصف الليل أوى كل منا إلى مضجعه واستسلم للنوم ومع إشراقة شمس اليوم التالي صحوت من نومي فزعاً على هزة عنيفة وصدمة قوية عقبها أصوات معركة صاخبة صعدت إلى السطح لأرى ما لم يكن في حسباني وما لم أصادف في حياتي لقد هاجمنا قرصنة البحر وظهرت الغلبة لهم على بحارة السفينة وحراسها الذين كانوا يقاتلون ببسالة وشجاعه ولكن سرعان ما سقطت السفينة كلها في ايدي القراصنه فنزلت مسرعا إلى حيث كانت الأميرة جالسه في مكانها مستسلمه لقدرها بعد أن علمت بالأمر وما هي الا برهه حتى احاط القراصنه بي وبها وساقونا الى ظهر السفينه لنقف امام زعيمهم الذي كان ينظر الى الاميره نظرات لا تبشروا بخير ابدا اشار إلى بعض رجاله بأن ينقلوها إلى مركبهم ولما هم باخذها اشارت الى هذا الزعيم قائله إنني لن اترك مكاني إلا ومع هذا الرجل فضحك الزعيم لقولها وقال بل ستذهبين معهم وهذا الرجل ساقتله بسيفي الآن وهنا صرخت فيه الأميرة قائله متواعده بانه لو قتلني فستقتل نفسها حقتنا نظر اليها الرجل وقد اخذه تهديدها صمت بره ثم قال لمن حوله خذوه معها انتقلنا الى مركبهم ومعنا الجواري والوصيفات كان له سرداب كانه سجن وضعونا فيه واغلقوه علينا مضى وقت طويل ونحن على هذا الحال يقدمون الينا الطعام مرة واحدة في اليوم وقد علمت منهم انهم نهبوا كل ما كان في السفينه بعد أن قتلوا جميع من كان عليها من الرجال وفي ذات جاء بعض الرجال في طلب الأميرة لزعيمهم ووقفت حائلا بينها وبينه قررت ان ادافع عنها حتى الموت ولما كثر صراخ الجواله وقفنا خلفي ليدافعنا معي عن اميرتيه جاء الزعيم على صوت الصراخ رقاني وشهر سيفه ليقتلني ولكني وقفت ثابتا في مكاني وقلت له إن هذه الفتاة ابنة ملك وستكون زوجة لملك فإياك أن تقترب منها وخير لك أن تطلب عنها في الذمه من ان تمسها بسوء وقف زعيمهم ينظر في ذهول وسيفه في يده ويقلب كلامي في راسه وفي النهايه ابتسم وقال الحق معك فالفديه التي ساخذها عنهم خير عندي من قتلكم ثم صار فارجا لا سيفه وصعد إلى السطحه تاركا لي الباب مفتوحا ولم يؤلق علينا بعدها قط بل ان معامله الجميع لنا بعد ذلك قد تبدلت وأصبحنا امنين ولو إلى حين بعد عدة ايام وصلنا الى جزيره مهجوره ما أن نزلنا إليها حتى عرفت انها حصنهم ومخبئهم كانت بها اكواخ صنعوها لتكون مساكن لهم وكان قدرنا أن نكون سجناء في أحد هذه الاكواخ بعد فتره من الوقت ارسل زعيم القراصنه في طلب ذهبت إليه وانا موقن بهلاك على يديه لكنه بادرني بسؤال عمن تكون هذه الاميره التي برفقتي وماذا أكون أنا بالنسبة لها أخبرته بحقيقه الأمر وحقيقتها ولما سمع حديثي ابتسم في خبث وتوعدني بالموت لو كنت كاذبا ثم أمر اتباعه أن يعيدوني إلى سجني مع الاميره أخبرتها عما كان بيني وبين زعيم القراصنه كانت تستمع وهي حزينه كنت في داخل أشد منها حزنا وياسا بعدم مقدورتي على فعل شيء من اجلها لكن رأيت الأميرة تبتسم وتقول هل تذكر يوما انقذتني وانا طفله صغيره من ايدي الوحوش في الجزيره فاجبتها نعم وكم ادهشتني شجاعتك وذكائك يومها فقالت اني الان اكبر عمرا واصلب عودا واكثر شجاعه لكني لست في مثل ذكائك الذي انقذنا في الماضي وتذكرت تلك الفكره التي واتاني ذكائي بها فهربنا من الجزيرة وتركنا الوحوش فيها حتى أرسلت اليهم الجند بعد ذلك فقتلوهم عن اخرهم تسألت عما اذا كان يمكن أن أفعل ذلك مرة أخرى لكن رأيت الوضع هذه المره يختلف فاننا سجناء في هذا القفر والقراصنه حولنا اقوياء ومسلحون كما ان وسيله الغروب كانت سفينة كبيره وليست زوارق صغيره فكيف السبيل إلى الفرارة؟ كانت الاميره تلاحظ شروودي وتفكيري اقتربت مني وقالت لا أنك انك تفكر في وسيلة تنقذنا مما نحن فيها فقلت لها اني احاول ان اجد مخرج لنا ولكن لا أعرف بعد كيف السبيل إلى ذلك فقالت فَيُلْهِمُكَ الله الْوَسِيلَةَ وَيَهْدِكَ إلى السَّبِيلِ الْمَأْمُونِ فَأَجَبْتُهَا بِقَوْلِي يفعل الله ما يريد ثُمَّ أَتَى الْمَسَاءُ بِظَلامِهِ فَاسْتَسْلَمْنَا لِلنَّوْمِ فِي مَنَامٍ رَأَيْتُ نَفْسِي أَقُودُ مَرْكَبَ الْقَرَاصِنَةِ وَالْبَحَّارَةُ كُلُّهُمْ مِنَ الْوَصِيفَاتِ وَالْجَوَارِي بَيْنَمَا الْقَرَاصِنَةُ صَرْعَى عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ تَعْلُو أَجْسَادُهُمْ فَوْقَ الْأَمْوَاجِ صَحَوْتُ من نَوْمِي فَرِحًا اعتقادي انها حقيقه وليست حلما ثم صدمني الواقع وجعلني أشعر بحسره شديده اخذت أفكر في ما لو كان هذا حقيقه ولكن كيف لا اعلمت استيقظت الاميره فرويت لها الحلم الذي رايته ففرحت وقالت ربما يحقق الله حلمك وتكتب لنا النجات فقلت ولكن كيف السبيل إلى ذلك ونحن هنا في هذا القوق سجناء لا نقدر على الخروج من بابه فقالت الاميره ضع الأمر الامر لي جاء اثنان من اللصوص يحملان لنا الطعام فقالت لهما الاميره انها تود ان تقابل زعيمهم فذهب ثم عاد احدهما وأخذها معه إلى الزعيم عادت الاميره بعدها لتبشرني وهي متهلله المنشا باننا لن نكون سجناء في هذا الكوخ بعد الآن فقد طلبت من الزعيم أن يفك أسرنا طالما أننا لن نستطيع الفرار من الجزيره وفي مقابل هذا فستكتب رساله إلى والدها تطالبه فيها بأن يدفع لحاملها فديه تفك اسرنا اندهشت من حديثها وقلت لها وماذا يفيد طالما سنبقى في اسرهم وليس لنا من الجزيرة من مخرج فقالت دعني هذه المره افكر في وسيلة الهروب من هذه الجزيره لكن أريد أن أسألك هل يمكن يمكنك ان تقود سفينتهم على أن يعاونك الجوار والوصفات فاجبتها بأن لي درايه بقياده مثل هذه السفينة ولكن كيف سنستولى عليها فقالت دعي هذا الامر وساخبرك في الوقت المناسب بعد ذلك اصبحنا نتحرك داخل الجزيرة بحريه تامه اصبحوا لا يلتفتون الينا وكثيرا ما كانت زوجات اللصوص ياتين الى الاميره ليشاهدنها ويتحدثن معها والحق يقال أن زعيم القراصنه كان صارما مع رجاله الذين امرهم الا يتعرضوا للاميره ومن معها باي سوء وسيقول القتل جزاء من يخالف امره وفي احد الايام طلبني زعيمهم امرني ان اكتب رساله الى الخليفه اطلب منه ان يسلم حاملها فديه الاميره التي ستصير زوجة ابنه فقلت له ان الاميره قد سبق وكتبت رساله إلى والدها وضحك ضحكه مدويه وقال وما يمنع أن يدفع لي مهر عروسه لم أجد منصا من أن أكتب له الرسالة حتى لا أتعرض للأذى أو الحبس ولكن بعد أن تركت صممت على أن أحاول الهرب بأي طريقة قبل أن يأخذوا الفدية فربما يقتلوننا بعدها أو يسيئون إلى الأميرة أخذت أتجول في أنحاء الجتيرة وأنا أقدح حزنًا في حتى غلبني التعب جلست في ظل شجرة لأستريح لم يمض على جلوسي وقت طويل حتى رأيت خيالا خلف الأغصان البعيده وسمعت صوت اقدام تواريت خلف الشجرة وأنا أتابع هذا المتسلل فرايته زعيم القراصنه ومعه رجلان من اتباعه وهم يجدون السير في اتجاه صخرة كبيره عندما وصلوا إليها رفعوا الصخرة من مكانها ظهرت من تحتها فجوه نزلوا فيها جميعا ثم عادوا ووضعوا الصخرة في مكانها وانصرفوا من غير أن يشعروا بوجودي لم استطع أن أذهب إلى تلك الصخرة خوفا من أن يراني أحدهم بقيت في مكاني بره افكر في أمر هذه الصحره وتلك الفجوه التي تحتها خمنت انها قد تكون مخزنا يحتفظون فيه بسرقاتهم وكنوزهم او ربما تكون سجنا للمذنبين منهم ايا كان هذا الشيء لم يكن بي حاجه الى رؤيته في هذه الساعه ولذا فقد نهضت من مكاني وعدت لأخبر الاميره بالامر تعجبت وارادت أن أذهب بها إلى المكان ولكني ابيت ذلك مضت ايام ونحن على حال لا يتغير ولا يتبدل حتى جاءهم علمنا أن القراصنه سيخرجون إلى عرض البحر يتربصك عادتهم بالمراكب المسافره وينهبوها مثل ما فعلوا معنا قالت الاميره لابد انهم سيرسلون إلى أبي وإلى الخليفه برسولهم ومعهم رسائل يطلبون الفديه وبعدها لا نعرف ماذا سيكون من أمرهم معنا وحكمهم فينا وهم يروننا لا حول لنا ولا قوه اذا وجب أن أفعل شيئا قد انا اوالو فسالتها عما يكون هذا الشيء الذي ستفعله فقالت تتعرف في حينه فقلت لها يا اميرتي إنك أمانة في عنقي افديك بروحي لا أريد أن تدفع بنفسك إلى أي خطر أو أمر يكون فيه هلاك فقالت لا تخف واعلم اني إذا لم اكن شجاعه فلن أكون جديره بابن الخليفه ثم تركتني وذهبت عني لتعود بعد فترة متهللة الاثارير منشرحة الوجه وقالت لي اعلم أن مساء الغد هو موعد رحيلنا فهي معي نذهب إلى الصخرة التي حدثتني عنها فقلت لها يا اميرتي ما حاجتك الى الصخرة الآن وانت تقولين إننا سنرحل مساء الغد فاخبريني بالله عليك ماذا تريدين فقالت اما الصخرة فقد عرفت من نساء القراصنة أن لهم مغارا يخفون فيها اموالهم ولا يمكن أن نترك لهم ما ارسله ابي الى الخليفه من الهدايا الا يمكن أن تقدمني اليه في هذه الصوره البائسة الفقيره وأنا لا ارتضي لنفسي هذا فقلت لها اذا اخبريني كيف سنخرج من هنا فقالت لقد عرفت انهم يحتفلون دائما ليله خروجهم إلى البحر يقيمون حفلا ويرقصون فيها في ويشربون حتى آخر الليل ويرحلون في صباح اليوم الذي يليها اقنعت زعيمهم بأني ساصنع لهم في هذه الليله طعام الملوك وشرابهم وسيتعلم نسائهم مني ذلك وقد سر الزعيم لذلك وسترى ما سيحدث لهم بعد أن ياكلوا طعامي ويشربوا شرابي تملكني خوف عليها وقلت هل ستضعين لهم سما في الطعام؟ فقالت: ليتني أجد السم، ولكني لا أجد إلا أعشابا مخضره تستطيع أن تنالا منه جميعا. فقلت لها: إني أخشى أن يكتشف الأمر ويكون في هذا هلاكك. فأجابت في صرامة وقوة: بأنها تفضل الموت على الحياة المهينة التي لا تليق بمثلها. ثم قالت متسائلة: الخانه تشجاعتك يا سين ذباهد اصبحت تخشى الموت يا من واجهت الموت أكثر من غيرك وعلمت أن لكل أجل ميعاد ولن يموت الإنسان في غير موعده فقلت لها كلا يا اميرتي انا لست جبانا كل ما في الأمر أني اخشى عليك ولا احتمل أن يصيبك اذى فهي بنا الان نذهب الى هذه الصخره لنعرف ما تحتها مضيت أنا وهي متسللين إلى الصخره تعاوننا على زحزحتها وبعد جهد نزلنا إلى الفتحه التي بأسفلها لنجد مغاره واسعه مليئه بكل ما راته العين وسمعت به الاذن من الذهب والجواهر والمال تركنا كل شيء في مكانه خرجنا فوضعنا الصخره في مكانها ذهبت إلى حيث اشارت لي الى بعض الأعشاب جمعنا منها قدر طاقتنا طلبت الي الا أضع شيئا منها في فمي فضحكت من قولها وذهبنا إلى الكوخ كانت بعض النسوه من زوجات اللصوص مع الجوال وقد أحضرنا أشياء كثيره من الخضروات والفاكهه وجلسنا يعملنا في تقشيرها وتقطيعها فعلمت أن الأمر يسير في طريقه الصحيح ثم جاء الرجال يحملون أخناما وغزلانا مذبوحه ملئت الساحة امام كوخي بالحركة والنشاط فمن قائم بسلخ الحيوان وجامع للخشب والأعشاب إلى موقد للنار ومهيئ للأوان والقدور ظل الجميع يعملون وأنا معهم طوال النهار وجزءا من الليل حتى نال التعب من الجميع فاستسلمنا للنوم حتى اليوم التالي لنستأنف العمل على قدم وساق بين غروب الشمس حتى اجتمع الجميع قرب الشعب على ضوء المشاعل بدا الحفل بالرقص والمبارزه جاء الطعام وكانت رائحته طيبه شهيه فاقبلوا عليها وكانهم ما طعاما في حياتهم ثم رفعوا قدور الشراب إلى افواههم يعبون منها في شراحه ونشوه وما مضى عليهم أول الليل الا وكانوا فوق الأرض بلا حرا وكأنهم اموات من الفعام اسرعت إلى الاميره في الكوخ لأجدها بانتظاري ومن معها من الجواري والوصيفات فقالت لي الان خذ بعضا الجواري اذهب إلى مركب القراصنه اجعلوه جاهزا للرحيل اترك لي الباقي فانا بحاجه اليهم اخذت معي اربعه من الجواري اسرعت إلى المركب هللت قلوعه من غير أن انشرها اختبرت المرسات جعلت كل شيء على أهبة الرحيل كان القراصنه قد ملؤوها بما يلزم من طعام وماء استعدادا للرحلة الطويلة بعد فتره جاءت وقيه الجواري تحملن على رؤوسهن صنادق وضعتها على ظهر المركب فسالتهن عن الاميره فقلن إنها تنتظر عند الصخره امرتهن بالعودة إليها فقلت لهن بالله عليكم احضرنها ولا تجعلنها تبقى فقد انا وقت رحيل قبل أن يكتشف القراصنه أمرنا جلست انتظر فوق المركب وأنظر في قلق بالغ إلى القراصنه خوفا من أن يستيقظوا طال غياب الاميره واصبح الوقت يمر ببطء لاحت في الافق خيوط الفجر الأولى ولم تحضر الاميره ومن معها قررت أن أنزل إليها واسرعت إلى الشاطئ وانا في شده الاسى والحزن على ما يمكن أن يكون قد اصابها قررت ان يكون مصير مثل مصيرها لكني رايت الجواري مقبلات يحملنا فوق رؤوسهن الصناديق والاميره مثلهن حملت عنها ما كان معها واسرعت بهن إلى المركب كانت تباشير الصباح قد شرعت في ضياء الكون تعاوننا جميعا على رفع المرسات ثم جذبنا الحبال ليرتفع الشراع ويمتلئ بالهواء اسرعت إلى الدفة وحولت مقدمة المركب إلى ناحية البحر تحرك معنا سمات الصباح النديه وأخذ يبتعد عن الشاطئ رويدا رويدا احتوان البحر واختفى الشاطئ خلفنا أصبحنا في مأمن من كل سوء وقفت ممسكا بالدفة بيدي بينما وقفت الاميره تاخذ مني الأوامر لتصدرها إلى جواريها وهكذا أصبحت انا القبطان والاميره هي المساعد والجوار بحاره كان لابد للمساعد من أن يقوم مقامي في وقت نومي او طعامي لذا جعلتها تقف مكاني ممسكة بالدفه شرحت لها كيف تسترشد بالنجوم حتى لا تخطئ الاتجاه وهكذا وفقنا الله في رحلتنا ولم يعكر صفونا شيء حتى لاحتنا مدينة البصره بدا السرور علينا جميعا وامتلأت نفوسنا بالفرحه والبهجه وطلبت من الأميرة أن تخلع هي ووصيفاتها وجواريها ملابس العمل ويرتدين ملابسهن التي تذل عليهم نزلت إلى المينا وبحثت عن قائد شرطتها حتى عثرت عليها اخبرته بمن معي وطلبت إليه أن يجهز لنا قافله تليق بمقام زوجة ابن الخليفه ويرسل أحد الرسل إلى بغداد لتبلغ الخليفه بوصولنا اسرع قائد الشرطه بتجهيز القافله والحرس المرافق لها بعد أن ارسل إلى الخليفه برسوله مضت القافلة من يومها لتقطع الصحراء متجهة إلى بغداد التي ما إن اشرفنا عليها حتى كان موكب الخليفه يقف على مشارفها بانتظارنا كان لقاءا عظيما يليق بابنة سلطان عظيم وزوجه لامير عظيم اقيمت الافراح شهرا كاملا ازدانت فيه بغداد بكل ما يبهج النفس ويسر الخاطر ويوم الزفاف وقف الخليفه امام وزرائه وحاشيته واكابر مملكته ليقدم له لي الشكر على ما قدمته للخلافه من عظيم خدماته وهبل كلما حملناه معنا من جزيره القراصنه من الكنوز والمال والهدايا وعدت إلى حياتي السابقه بعد أن زاد مالي وكثرت تجارتي اهت نفسي على ان لا اعود للسفر مره اخرى مهما كانت الاسباب ولكن لم أكن أدري أن القدر يخبئ لي في طياته رحلة أخرى رايت فيها من الاهوال ما لم أشاهد قبل ذلك في رحلاتي مضى عامان على عودتي من رحلة الخامسه وكان الخليفه قد انتقل إلى رحمة الله اهلت الخلافه من بعده إلى ابنه وولي عهده زوج الاميره التي جئت بها من بلادها بناء على طلب الخليفه الراحل ظللت خلال هذين العامين اتردد دائما على قصر الخلافه الذي كانت لي فيه مكانة لا تضانيها مكانه كنت الرجل الوحيد الذي يمكن له رؤية الخليفة الجديد وزوجته من غير ستار أو حجاب فقد كنت بمثابه والدها الذي جعلني وكيلا عنه في زواجها ولما كان والدها يقيم في مملكته البعيده فقد كانت الاميره تطلب مني دائما ان اوافيها باخباره واخبار عائلتها عن طريق التجار الذين يسافرون الى هذه البلاد ذات يوم وصلتني رساله مع أحد التجار من ابيها وأمها تفيد بانهما يرغبان في زيارة بغداد برؤية ابنتهما وزوجها الخليفه اخذت الرساله من فور إلى قصر الخلافة واطلعت الخليفه عليها نادى على الأميرة زوجته وأطلعها هي الأخرى على محتوى الرساله ظهرت السعادة على وجهها وسالت الخليفه رايه فاجابها بقوله اهلا بهما في بلدهما ومن الآن ستزدان بغداد استعدادا لاستقبالهما نظرا ناحية وقال ستكون أنت يا سندباد رسولنا إليهما ومصاحبا لهما في رحلتهما انتابتني حيره شديده من هول المفاجاه وقلت في تردد ان يا مولاي كنت عاهدت نفسي على عدم السفر ولكنني لا استطيع أن أرد لك طلبا أو اعصى لك امرا فتبسم الخليفه قائلا لا ليس عندي سوىك لهذا الامر يا سندباد وستكون له نعم الرفيق واذا لم يكن هذا من أجل خاطري فليكن من اجل خاطر الاميره التي ستنجب لنا عما قريب من يقول ولي العهد ويرث الملك من بعدي لم يكن أمام ما اجيب به إلا قولي طال الله بقاءك يا مولاي انا طوع امرك وامر الاميره لم تمض أيام قليله إلا وكنت قد جهزت نفسي للسفر بكل ما يلزم توجهت إلى قصر خلافه لتوديع الخليفة وزوجته اللذين تمنيا لي رحله سعيده وعوده حميده خرجت في قافلة كبيرة تحمل الكثير من الهدايا وبعض عده ايام ظهرت لنا البصره فدخلناها مساءا اويت الى خان للمبيت وفي الصباح خرجت منه إلى المينا حيث تقف السفن راسيه بعضها على وشك الرحيل والبعض الآخر في انتظار رأيت سفينة كبيرة الحجم قويه الصنعه كثيرة الصوار صعدت إلى سطحها وقابلت ربانها الذي كان ينظر إلى الافق البعيد في حسره نقيته عليه السلام ويبدو أنه فوجئ بسلامي الا أنه رد السلام باحسن منها وسالني عما اريد فقلت له ان لك سفينه جميله كبيره فهل انت على وشك الرحيل فجبرر الرجل بانه يود الرحيل ولكنه لا يستطيع فقلت له ولماذا لا تستطيع اجاب الرجل لاني لا أملك مالا استطيع أن أدفع منها اجر البحاره أو اتزود منها للرحيل ولهذا فاني هنا حتى يأذن الله في امري بعد أن فقدت ما كان معي من مال فقلت له وكم تحتاج من المال أجاب بانه يلزمه 2000 من الضنانير حتى يستطيع الرحيل فقلت له ان المال معي وما عليك الآن؟ الا ان تاتي بالبحاره وما تراه من الزاد على أن تذهب بحيث حيث ثم تعود بي فقال الرجل وإلى أين تريد أن تذهب فقلت له الى بلاد السندساب لنبقى هناك شهرا ثم نعود فقال الرجل استطيع أن اخذك إليها لكني لا استطيع العودة إلى هنا فاني اود ان استقر في بلادي بعد أن تقدم بالعمر لم اعد قادرا على كطرة الاصفار فقلت له وعين بلا دوك فقال هي قريبه من الجزيره التي تريدها فقلت له لا بأس من أن توصلني ثم أعود في سفينه أخرى قدمت إلى الرجل سرتين من المال في كل منهما 1000 دينار كان هذا مبلغا كبيرا يكفي لشراء السفينة كلها لكن فعلت هذا اشفاقا على الرجل الذي كان يبدو متعبا وحزينا لبعده عن بلده فرح الرجل بما اعطيته نزل من فوره للبحث عن البحاره بينما توجهت أنا إلى الخاد حيث كانت قافلة منتظرة هناك امرت الحمالين بأن يضعوا الأحمال فوق المركب وعند الظهيره حضر الربان ومعه البحار حاملين كل ما يلزم من الزاد والعتاد صعدنا جميعا إلى ظهر المركب جاءنا الربان ممسكا ورقة بيده عليها اخت مقدمها الي باسما وقال خذ هذه الورقه ايها الرجل الكريم وحلال عليك المركب ومن فيها تعجبت من ذلك وقلت له ولماذا تفعل هذا أنا لم أطلب منك شيئا مقابل المال فقال لقد رفض البحاره أن يعمل على هذا المركب طالما انهم لن يعودوا علي ولذلك لم أجد امامي إلا أن أضمن لهم العوده ولكن بدوني ذهبت إلى قاضي البصره وكتبت هذه الورقه التي هي بيع للسفينه مني إليك وجعلته يوقع عليها باختامه فهي منذ الان ملك لك وأنا اجيرك عندك على ان توصلني الى بلادي فقلت للرجل لك علي هذا وجزاك الله كل خير قبل أن تتوارى الشمس وراء الأفق كان المركب قد خرج من ميناء البصره تدفعه فوق الماء ريح طيبه وقفت ارقب الشط وهو يبتعد ويختفي مع اختفاء قرص الشمس الذهبي جالت بخاطر أفكار كثيرة هي مزيج من النشوة والرهبه فقد كنت ساعيدا لعودتي إلى البحر مرة أخرى اما رهبتي فقد كانت من المجهول الذي ينتظرنا اسدل الليل ستاره على الكون فاويتو الى فراشي واسلمت نفسي لنوم عميق وفي اليوم التالي كان كل شيء هادئا وكل فرد من البحاره في مكانه يؤدي عمله ولم يحدث ما يعكر صفونا وهكذا كان الحال بعدة ايام حتى لاحظنا على البعض جزيرة اتجهنا إليها لزلنا عليها فرايناها عامرة بالسكان مكتنا على شاطئها بضعة ايام ثم رحلنا عنها بعد أن تزودنا منها بما يلزم وبعد يومين لاحظت لنا جزيرة اخرى مكتنا فيها أيضا لبضعه ايام ثم رحلنا كان قد مضى على سفرنا منذ خروجنا من البصره حوالي شهرين وفي مساء أحد الايام فوجئت بالربان متعبا وقد نال منه الاعياء وظهر عليه المرض لم يعد قادرا على قيادة المركب فخذت مكانه وطلبت اليه أن يستريح في فراشه وقفت انا على الدفه ودا وقت قصير فحضر أحد البحاره يقول لي إن الربان في حالة سيئه وهو يطلبك تركت مكاني لشخص اخر واسرعت إلى الرجل فرائيته في حالة من الاعياء وكانه يعتذر عندما راني قال استمع لما سأقوله لك الان ثم اشار إلى صندوق صغير فاحضرته إليه فقال خذ هذا الصندوق في داخله ورقه رسمت فيها خريطه لكنز مدفون في منزلي وليس لي في الدنيا من وريث وأنت رجل طيب صاحب مروءه فخذ كل ما تجده عندي وهو ملك لك بارك الله لك فيه لم يزد الرجل على قوله بكلمه حتى فاضت روحه إلى بارئها كان يقف بجوار أحد البحاره يستمع إلى كلام الرجل فأسرع يخبر زملائه بمغته بينما جلست انا بجواره حسيدا اتعجب لحال الدنيا فقد كان الرجل يتمنى الرحيل عن البصرة وينشد العودة إلى بلاده ليستريح وينعم بكنزه ولكن اراده الله تعالى فوق ما نريد وما نتمنى وها قد غادر الدنيا مفلسا ولم يأخذ معه شيئا وسبحان من له الدوام وهو قادر على كل شيء في صباح اليوم التالي كنا قد جهزنا الرجل وصعدنا بجثمانه إلى ظهر المركب ثم صلينا عليه القينا به إلى البحر كما هو متبع في مثل هذه الظروف اذ لا يصح أن يبقى جثمانه فيتعفن وينشر وباء سالت من عين الدموع وأنا ارى جسده يغوص إلى القاع ليكون مستقره ومثواه الاخير أو يكون طعاما للأسماك والحيتان نظرت إلى البحاره فما رأيت في وجوههم أي مظهر من مظاهر الحزن بل على العكس ربما كانوا يبدون سعداء وربما يكونون قد صدفوا هذا الأمر كثيرا فغدت قلوبهم بالعاطفه. مضى النهار بكامله وانا حزين فقدت شهيتي للطعام والشراب استلقيت على فراشي مهموما افكر فيما يجب ان افعله بهذا الصندوق وهل اذهب الى حيث اريد ام اذهب الى بلده الرجل لاخرج كنزه لكنه قلت في نفسي اني لست بحاجة إلى مال او كنوز ولن افعل الا ما كنت قد عزمت عليه واقترحت لي لن أذهب إلى أي بلد اخر وبينما أنا في الفراش أفكر اذ رايت جمعا من البحار يقتحمون المكان وبايديهم السيوف والخناجر امسكوا بي وانا في دهشه من امرهم وفي خوف مما يفعلون صعدوا بي الى سطح المركب ووقفوا يتشاورون في امري فمنهم من يقول تقتله واخر يقول بأن نلقي به في البحر صرخت فيهم وقلت لهم ما هذا الذي تفعل هنا لماذا تريدون قتلي فقال واحد منهم نريد ان نتخلص منك وناخذ الصندوق الذي فيه خريطه كنز الربع وناخذ المركب ونذهب لاحضاره ونقتسمه بيننا فقلت لهم اصدقوا كلام خذوه واذهبوا بي الى حيث أريد ثم اذهبوا بعد ذلك بالمركب الى حيث تريدون فقالوا إذا ذهبنا بك الى حيث تريد فسوف تفضحنا هناك ويشنقوننا قبل ان نرحل ولذلك فليس امامنا الا ان نتخلص منك الان فقلت لهم حرم عليكم أن تفعلوا بي هذا انا لم إلى احد منكم وليس لي ذنب في أن الرجل قد سلمني الصندوق قائلا فاني لا حاجه بي الي هذا الكنز خذوا كل شيء ويمكن أن اعطيكم أكثر منه فإني رجل غني أملك الكثير من الاموال والكنوز فقالوا لا لنا من أن نتخلص منك حتى لا تفشي أمرنا ونموت معا ما شعرت إلا وقد حملوني والقبوني من فوق المركب كما فعلوا بجثمان الرجل الميت حين اصطدمت بالماء اخذتني رعشة خلتها اغماء كدت اهوي إلى القاع لولا المام بالسباحة اخذت أحرك رجلي في الماء كي اطفو على السطح ثم اضرب بيدي حتى أظل فوق وهكذا وجدت نفسي وحيدا في بحر مظلم لا نهاية له قلت لا حول ولا قوة إلا بالله هذه نهايتي ولا سبيل إلى النجاة أخذت أركب شبح المركب وهو يفر بما عليه بينما أضرب بكتاي يداي في الماء بغير جدوى حتى كلت يداي وصار جسدي يرتعد من شدة الخوف والتعب مضت لحظات كأنها الدهر وأيقنت أني هالك لا محالة وإذا بي أشعر بجسم غريب يحملني ويشق بالبحر بسرعة مذهلة لم أشعر بنفسي إلا وهذا الشيء يقفز به الى الشاطئ ثم يعود من حيث اتى وهو يقفز في الهواء ثم يختفي في الماء نظرت اليه وأنا ملقا على الرمال فرايته حوتا من نوع يقال له الدرفيل وهو كما عرفت صديق للإنسان وقد سمعت عنه من المسافرين قصصا كثيرة ما كنت اصدق حتى حدث لي منه ما حدث الان حمدت الله ودعوت لهذا الحيوان الذي ليس له قدر الانسان ضللت فوق الشاطئ ارتجف من البرد والتعب فتحاملت على نفسي حاولت النهوض من مكاني فلم أقدر خلعت ملابسي المبتله وأنا جالس في مكاني قمت ابحث عن شيء أحتمي به من البرد فلم أجد اتيت إلى ملابسي وعصرتها من الماء ثم وضعتها على جسدي المرتجف واسلمت امري لله كان النهار على وشك الطلوع فصبرت على ما أنا فيه حتى اشرقت الشمس ونفدت أشعتها إلى جسد احسست بالدفء يسري في اوصال شيئا فشيئا وما هي إلا ساعه حتى كنت في احسن حال اخذت اجول ببصري فيما حولي واتساءل عما اذا كان هناك سكان في هذه الجزيرة ام انها خاليه وجدت في حاجة ملحه إلى النوم اغمضت عيني واسلمت نفسي له تفقت من النوم عند غروب الشمس كنت في غايه الجوع نظرت إلى داخل الجزيرة حيث كانت تغطيها الأشجار الباسقه ونخيل الجوز الذي وجدت تحته الكثير من جوز الهند اخذت منه عددا وبعدما شربت ماء واكلت منه حتى احسست بالشبع كان الظلام قد حجب عني رؤية ما بداخل الجزيرة جلست على الشاطئ ارقب البحر واتنفس هواه واحمد الله على نجاتي منه لم أشعر بمرور الوقت فقد غلبني النوم في اليوم التالي وبعد أن استيقظت من نومي قررت أن اتسلل إلى داخل الجزيرة لارى ما اذا كانت مسكونه أم خاويه ما تركت الشاطئ حتى وجدت نفسي بين الادغال والاحراش لا استطيع السير إلا بصعوبه لتشابك الاغصان تمزقت ملابسي من كثره الاشواك كما جرحت ذراعي أصبحت في وسط هذه الادغال كالتائه في الصحراء فلم اعد ادري كيف أخرج منها أو أعرف كيف أعود إلى الشاطئ مرة أخرى خيل إلي انني إنما ادور حول نفسي لتشابه الأشجار والاغصان ضلت هكذا طوال النهار أتسلل من بين الاقصى واتغذى بما القاه من الثمار حتى نال مني التعب جلست فوق عشب اخضر وكنت استلقي لانام لولا أن رأيت رايت أن يتحرك امعنت النظر اليه فوجدته ثعبانا بشع المنظر طويلا الحجم مما جعلني اقفز من مكاني واعدو بين الاشجار غير يراها بين بملابس التي تمزقت من تشابك الاغصان أحسست بالدماء تسيل من جسدي كله فحدت أنظر إلى اعلى الأشجار التي تشابكت فروعها وأوراقها حتى حجبت عني وعن المكان شعاع الشمس وضوء السماء اصبحت اجري بلا هدف واعدو بلا سبب حتى تلقاني ما هو ادها واعظم منها حيوان كبير يشبه الكتا اسود اللون وعيناه تتقد حشرارا وتخرج جمر فتح فمه مزمررا وظهرت انيابه كذؤابات السيوف واسننت الرماح امتدت يدي في سرعه خاطفة اختطفت خنجري من وسطي وسرقت به بلا وعي صرخه هائله جعلته يقف في مكانه مزمررا ينتظر مني أي بادره خوف حتى ينقض على عنقي لكني كنت اشبه بالمجنون الذي لا يعرف الخوف ولا يابه للتخاطر مما جعل هذا القط يتراجع إلى الخلف امام نظراتي القاسيه ثم يفر هاربا وقد اثر السلامه أما أنا فقد جلست في مكان من هول المفاجاه احسست ان قدماي لم تعودا قادرتين على حل لكنني تحملت على نفسي نهضت وتركت مكان خوفا من عودة هذا الحيوان اللعين أو أي حيوان اخر عدت مرة اخرى ابحث عن مخرج لي من بين الاشجار ومن تلك الغابة الواسعة التي لا نهاية لها اخيرا استطعت ان اعثر على مجرماء ماء ينحدر تياره بسرعة وقوة اتخذت طريق على شاطئه متبعا مصدرا الدفء حتى شاهدت شلالا عظيما تسلقت الصخور حتى وصلت إلى اعلاه ومن هذا المكان اخذت أنظر إلى الجزيره التي بدت لي عالما كبيرا ولكني لا ارى فيه احدا من الناس ولو اني أشعر في قراره نفسي أنه ليس خاليا منهم فطالما أن هناك حيوانات تعيش عليها ففيها كل مقومات الحياه للبشر ولكن اينهم لابد انهم وراء هذه الجبال البعيده التي ترتفع قممها فوق السحاب لذا كان علي أن أصل اولا إلى هذه الجبال وأصعد إلى نهايتها ثم أن انحدر منها الى الناحيه الاخرى لاكتشف ما يكمن خلفها لكن في هذه اللحظه كنت متعبا وجائعا جلست السريح وافكر في أي شيء ااكله لم أجد بي رغبه في أكل الثمارة وإنما كنت اتمنى أن اكل لحما أو سمكا وحيث أن اللحم متعذر الآن فالسمك اقرب وها هو النهر في أسفل شاهدت السمك يسبح بين صقوره فما علي إلا أن احاول اصطياده بدات في النزول من قمه الشلال الى حيث يجري النهر تناولت فرعا مستقيما من شجره املت خنجري في أحد طرفيه حتى صار مدببا واستعملته كحربة في صيد السمك وبعد مجهود استطعت أن أفوز بوجبة مشبعه وشهيه مضت عده ايام وانا ادور بين الاشجار واجوب الأرض داخل الجزيره حتى استطعت أن أتعرف على بعض الأماكن فيها اتخذت لي منها مكانا امنا من الحيوانات المفترسة حتى اكتفيت درعا بوحدتي قررت ان ارحل الى ما وراء هذه الجبال البعيده لعل اجد هناك حياة اخرى واعثر على بشر مثلى ذات صباح حملت معي بعض الزاد بدات المسير من الصباح حتى المساء ثم واصلت في اليوم التالي قبل أن تغرب الشمس كنت واقفا أسفل الجبل اتطلع إلى اعلى الذي يناطق السحاب لم يكن من الممكن أن أبدأ في الصعود في نفس اليوم فاسترحت في مكاني حتى صباح وبعدها بدأت الرحله كان الجبل مليئا بالصخور واعره الملساء مما سبب لي تعبا شديدا وجهدا جعلني استريح بين وقت واخر طوال اليوم وما قطعت فيه إلا قليلا في اليوم التالي واصلت الصعود من شروق الشمس حتى غروبها نظرت إلى اعلى فما استطعت ان ارى نهايه كان ما معي من الطعام قد نفد جلست في مكان منهك القوى خاوي البطن يائسا من مواصله الصعود حاولت النوم فلم تغمد عيناي من كثرة الحزن وشدة الجوع تواريت خلف صخرة التقي بها من الرياح الباردة في هذا الارتفاع من الجبل وحتى اكون في مأمن من السقوط كان الليل قد أقبل بظلامه فسكن كل شيء إلا صفير الرياح اخيرا بدأ النوم يداعب جفوني استلقيت في مكاني وبدأت اغمض عيني لكنني سمعت اصواتا قريبة مني شعرت بحركة غريبة حولي نهضت فزعا كتمت انفاسي اخذت احدق بعين ناحية هذه الاصوات فرأيت ويالهول ما رأيت رأيت اجساما تتسلل وتقفز من فوق الصخور في خفة تقف القرود إلا أنهم يسيرون على ارجلهم فقط ان كمت في مكاني اخذتني رجفه من الخوف احترت في أمرهم اهم بشر أم حيوانات بعد ان مضوا بعيدا عني جلست خائفا لا ادري ماذا أفعل أو الى أين أذهب فاني في مكان معلق بين السماء والارض لا سبيل الى النزول ولا مناص من الصعود ولا فرار من هذه المخلوقات ذهب النوم عني وحل الخوف والسهد اصبحت لا حول لي ولا قوه فاسلمت امري إلى الله مضى على حال هذا وقت كانه دهر ثم سمعت حركه اقدامهم مرة اخرى اختبائت خلف الصخرة احسست بقلبي يكاد يقفز من جسدي من سرعة الخفقان ومن شده خوفي حتى مروا من امام وهم يحملون على ظهورهم ضباءا ووعولا وأشياء أخرى عرفت انهم اناس وليسوا حيوانات جعلت اتساءل فيما يمكن أن يحدث لو كانوا يروني لقد سبق ورايت اناسا من آكل اللحوم البشريه في رحلاتي السابقه فهل هؤلاء منهم لكني أراهم يصطادون الحيوانات لطعامهم فكيف يكونون من آكل البشر لكن مظهرهم لا يبعث عن الطمأنينة في نفسي فهم مثل الانسان الحجري او انسان الغابة كما سبق أن سمعت وقرأت عنهم في العهود الماضية فهل يمكن ان يكونوا في هذا العصر ولما وقد رأيت في بعض اصبار حكوانات ما قبل التاريخ ملي مع الرق رحلة من جزيرة إلى جزيرة كل هذه الافكار كنت أحدث بها نفسي وأنا قابع في مكاني اجلس القرفصاء من شدة الخوف والجوع والبرد وفي النهاية اغمضت عيني بعد أن غلبني النوم إلى أن استيقظت مع الصباح لم تكن لي قدرة على مواصلة الصعود لكني تحاملت على نفسي قررت ان اواصل مهما كان الأمر حتى لا ارى هؤلاء الناس اخذت اصعد ببطء وأنا ارقب ما حولي مع كل خطوة اخطوها ارهف السمع حتى لا افاجا بشيء لكن كما يقولون إن الحذر لا يمنع القدر فإذا بي لمحة من المسار فجدني محاطا بهذه الكائنات الغريبة من البشر هم اناس اقرب إلى القرود في شكلهم وحركاتهم غير انهم قصيرو القامه يمسكون هراوات غريضة في ايديهم تقدم مني أحدهم فركلته بقدمي في بطنه ركله قويه جعلته يهوي من فوق الجبل ثم اهويت بقبضتي على وجه الاخر فسقطت هراوته تحت قدمي التقطتها بسرعه بيد اليسرى اخرجت باليمنى خنجري كانت معركة بيني وبينهم كتب الله للنصر فيها عليهم فروا من الامام بعد أن سقط منهم من سقط وهوى من فوق الجبل هوى انطلقوا يعدون معيدا عني وهم يصرخون صرخات مزعجه ومفزعه في تلك اللحظه احسست باني انسان قوي لا يخيفني جيش منهم وقفت انظر اليهم رافعا الهراوة بيد وممسكا الخنجرة من الأخرى بينما هم يقفزون من فوق الصخور كالقرود المذعورة وعلى بعد خطوتين رأيت فتحة في الجبل عرفت أنها باب كهفهم الذي يسكنون وقفت على بابه قليلا لانظر ما بداخله وجدت بعضا من لحم الضباء مشويا اخذت منه كمية كبيرة وخرجت الى باب الكهف جلست لألتهمه التهاما من شدة جوعي ونشوة نصي من الغريب اني رأيتهم وقد عادوا ووقفوا بعيدا يرقبونني ولا يجرؤون على أن يقتربوا كنت بين الحين والاخر أقف وارفع يدي بالهراوه فيسرعون بالفرار ثم يتسللون عائدين إلى مكانهم مرة أخرى وجدت في داخل سعادة غامرة احسست كاني اقوى إنسان في تلك الجزيره بل اني ملكها ومالكها لكن هذا الاحساس تبدد بمجرد أن تذكرت أنني يجب أن اواصل الصعود إلى نهاية هذا الجبل والفرار من هذه الكائنات البشعه التي لا يمكن أن أعيش معها حتى لو كنت ملكا عليها لهذا تركتهم وتركت مكاني بدأت أعود إلى تسلق الجبل مرة أخرى حتى وصلت في النهاية إلى قمته وقفت مزهوا بانتصاري عليها وكاني كنت في سباق معه وكهرته ثم جلست لاستريح من عناء تعبي مع جلوسي تبدد غروري لم يعد لدي ما به فقد رأيت من فوق الجبل البحر على الناحية الأخرى منها وليس هناك سواه جلست مهموما أفكر في ما افعل هل اعود من حيث اتيت ام انحدر ناحيه البحر وأعيش فوق صخوره بلا طعام او ماء لم يكن امامي ما أفعله إلا أن أترك امري إلى الصباح بعد ان اوشكت الشمس على المغيب وبعد ان قضيت ليله الامس كلها صاهرا ما ان اسلمت نفسي للنوم وما كادت عيناي تغمضان حتى سمعت حركة جعلتني اهب من مكاني فزعا بعد أن رأيت هذه الكائنات تتقدم مني مرة اخرى اخرجت خنجري بسرعة اخذت ألوح به فيتي وأنا خائف هذه المرة شعرت في داخلي انني لن أنتصر عليهم لكبرتهم ولكن لم يكن امامي إلا أن أدافع عن نفسي وأدخل معهم في معركة مهما كانت النهايه مع اقترابهم اكثر انتصبت في وقفتي ورفعت يدي بالخنجر لاهوي به على أول من يتقدم منهم غير اني رأيتهم يقفون في مكانهم يحدق بعضهم في بعض ويتهمسون فيما بينهم ثم وجدتهم بعدها ينحنون إلى الارض ثم يرفعون وجوههم وينظرون ناحيتي وكانهم يشعرونني بولائهم لي ثم تقدم مني أحدهم وفي عينيه نظرات ضارعه ممزوجة بالخوف وقف امامي يشير بحركه لم افهم منها الا ان هناك شيئا يريدون مني أن أذهب معهم لرؤيته لم يكن امامي إلا تلبية رغبتهم فاشرت لهم كي يسيروا امامي ظهرت موادر السرور على وجهه اشار إلى زملائه فوجدتهم يهللون ويقفزون في الهواء فرحا تماما كما تفعل القرود استداروا لي عابر الجبل وأنا أسير خلفهم لا أعلم ما ينتظرني أو ماذا يريدون مني حتى وصلنا إلى باب الكهف دخلوا اليه وأنا خلفهم رايت داخل الكهف نساءهم وأطفالهم يقفون وهم ينظرون في خوف ورعب ابتسمت لهم ورايت اثر ابتسامتي على وجوههم فقد تبدلت نظرات الخوف في وجوههم إلى اطمئنان وسكينه بدا الأطفال يتقدمون ناحية ووجدتني اربت على رؤوسهم بيدي في سعادة وحب كان رجالهم قد وقفوا حول مائدة كبيرة صودر حِمْلَ الحجارة وعليها ما لذ وطاب من الثمار والغزلان المشوية أشاروا لي بأن أجلس أجلس أكلت حتى شبعت وهم وقوف ينظرون إلي في سعادة باهغة بعد أن فرغت جلسهم هم ما تبقى مني بعد وقت قصير وجدت النوم يغلبني وعيني تغمضان رغم عدي حاولت جاهدا أن أكون متيقظا حتى لا يحدث منهم ما يضرني أثناء نومي لكن سلطان النوم كان اقوى من كل المخاوف التي بداخلي فلم أشعر بعد ذلك بشيء إلا في صباح اليوم التالي وأنا أتقلب على فراش من فراء الحيوان وقد وضع على اعشاب رخوه فجعله فراشا وثيراً لينا مريحا للجسد وعندما راوني مستيقضا أسرعوا إلي بسلال من الفاكهة الطازجة أكلت ثم قدموا لي آنية بها لبن فشربت وحمدت الله على أنه لم يحدث منهم شيئا أثناء نومي شكرتهم بابتسامتي ثم نهضت من فراشي أخذت أتجول في جوانب المغارة فرأيت سراديب كثير فيها حاولت دخول أحدها فوجدتهم يسرقون ويقفزون وكأنهم يحذرونني من خطر أنا مقدم عليها وقفت في مكاني أنظر اليهم في دهشه وانظر إلى داخل السرداب وعندي فضول ورغبه ملحه في أن اكتشف ما بداخله لكني في النهاية لم أشأ ان اغضبهم او اثير مخاوفهم تركت السرداب واتجهت إلى باب الكهف وقفت خارجه وكاني أنظر إلى الفضاء بينما ذهني وتفكيري في هذا السرداب وما بداخله ادمرت في نفسي أن ادخله مهما كلفني الأمر على ان يكون هذا في غيبه منهم وبغير علمهم يبدو انهم استراحوا لبعد عن هذا السرداب وقفوا خارج الكهف حول ينظرون إلى ما انظر تارة وينظرون الي تارة اخرى ووضح لي من نظراتهم وافعالهم أنهم قد جعلوني زعيمًا عليهب واتخذوني ملكًا لهم وكل الأمرين صعب بالنسبه لي فاني انشد اللحظه التي يمكن فيها أن ارحل عنهم او افر منهم ولكن هذا لن يكون قبل أن ارى ما بداخل هذا السراب نظرت إلى أسفل الجبل ووجدت أن النزول اسهل كثيرا من الصعود وأسرع كما أن خطواتي أسرع كثيرا من خطوتها هؤلاء الأقزام صغار القامة اذا فإني أستطيع وقت اللزوم أن أفر منهم ولن يستطيعوا اللحاق بي ولكن الى اين الفرار فليكن إلى أي مكان داخل الجزيرة الواسعه بعيدا عنهم لكن ان يكون هذا إلا بعد أن أرى ما بداخلي هذا السرداب مضت ايام عديدة وأنا أعيش داخل هذا الكهف مع هؤلاء القوم انعم بكل ما لذ وطاب اصبحت موضع إعجاب نسائهم ومحبه اطفالهم كنت بين الحين والحين أخرج من الكهف واتجول فوق الجبل كانوا في البداية يلتفون حولي كل ما خرجت وكانهم يحرسونني او ربما يقافون أن اتركهم وارحل عنهم بدأ ان احس بالامان في وجود غير اني مع الايام تعلمت أن اخاطبه بالإشارة كنت أشير اليهم احيانا أن يتركوني اتجول وحدي فيستجيب لاشارتي ويقف بعيدا عني كنت أحاول في كل مرة أن ابتعد عنهم اكثر حتى الف أن اذهب بعيدا عنهم وحدي في احدى هذه المرات التي كنت اتجول فيها رايت فوق الجبل عشبا ناضجا من الاعشاب المخضره التي ما أن يمضغها الإنسان أو يشربها حتى ينام لعده ايام طرأت على بالي فكرة أن اضع لهم منه في طعامهم وأفعل بعدها ما أريد لكني خفت على أطفالهم من هذا الشيء الذي يمكن أن يضرهم ويقتلهم فعدلت عن فكرتي وتركت كل شيء للوقت الملائم في مساء يوم نفسه جلست على فراش أفكر في وسيلة استطيع بها أن اخذر الكبار بحيث لا يصاب الصغار وتتني فكرة جيدة تحتاج إلى بضعه ايام قررت أن ابدا من الغد في صباح اليوم التان أشرت لهم بأن الأطفال يجب أن ياكلوا اولا وبعدها يأكل الكبار صار هذا نظاما مفروضا عليهم مني لعده ايام وبعدها ذهبت الى حيث رايت الاعشاب اقتطفت منها ما يكفي وذهبت إلى الكهف وضعتها في قدور الطعام في غفلة منهم كان هذا بعد أن أكل الصغار وفرغوا من طعامهم بدأ الكبار في الاكل حتى امتلأت بطونهم واكتفوا ثم القلبوا على الأرض وراحوا في سبات عميق اسرعت الى السرداب من فوري بدأت أخطو داخله وكل شوق لمعرفة ما يحويها ويا لهول ما رأيت كان سرداب مظلما رطبا في بدايته ثم بعد بضع خطوات كان هناك سد من الحجاره يرتفع إلى نحو متر من الأرض ليحول دون دخول الاطفال تخطيت هذا السد فوجدت انحدارا في الأرض يجذب الإنسان إلى اسفل إذا لم يكن على حذر عندما تقدمت قليلا وجدت أنه من العسير أن أتقدم أكثر لشدة الانحدار ولكني امسكت بكلتا يدي بحائط سرداب وانا انقل قدمي خطوه خطوه في حذر شديد فجأة انزلقت قدمي وهويت إلى الأرض تدهرج جسدي إلى أسفل المنحدر بسرعة رهيبه حاولت جاهدا أن اتشبث بالأرض ولكن كان الاندفاع اقوى من أن أفعل شيئا حدثت ضدمه في النهاية بحائط السرداب صدمة قويه احسست منها أن جسدي كله اتفتت ولما استويت جالسا نظرت لأرى إلى يساري فتحه كبيرة ينبعث منها ضوء نفاذ ازرق اللون كما أنني شعرت بهواء ساخن يصاحب هذا الضوء تقدمت زاحفا ونظرت داخل هذه الفتحه لأرى ما لم تره عين أو يصدق عقل كان المكان اشبه بمغاره من الزجاج والبلور كل شيء فيها يبرق وكل شيء مضيء وفي الاسفل بحيره من سائل يغلي ويخرج فقاقيع ملتهبه كان الاقتراب من هذا المكان رغم جماله الذي ياخذ الالباب ويخطف الابصار معناه موت محقق ولكن هناك ما يدفع لدخول هذا المكان صخوره كلها من الماس الحرة الذي لا يوجد مثله في العالم كله ولكن كيف الوصول إليها؟ لا بد من طريقة ما أما الآن فيجب أن أحاول العودة من السرداب إلى الكهف بدات الزحف هذه المره بيداي وقدماي حتى استطعت أن أصل إلى الصورة قفزت من فوق الحجاره دخلت الى الكهف لأرى الجميع يغطون في نومهم فعلت مثله واستلقيت على فراشي واسلمت نفسي للنوم وفي الايام التالية بدأت أشغل وقتي بصنع حبل من الياف الاعشاب والنباتات ولما رااني هؤلاء الناس أفعل ذلك بداوا يفعلون مثلي حتى صار لدي في النهايه حبل طويل ومتين اتخذت قراري بان افعل بالقوم ما فعلته بهم في المرة السابقه وضعت لهم المخدر في الطعام بعد أن فرغ الأطفال ونام الكبار جميعا كالاموات اخذت الحبل وثبت طرفه في احدى سخور الحائط ووثقت الطرف الاخر حول وسطي ثم تخطيت سد الحجاره واستلقيت على الأرض وتركت جسدي ينزلق إلى اسفل السرداب كنت ممسكا بالحبل بكلتا يدي اتحكم من خلاله وبسرعه اندفاعي حتى وصلت إلى نهاية السرداب تحولت بجسدي إلى حيث تلك الفتحه القيت بنفسي فيها صرت معلقا بالحبل الذي في وسطي حمدت الله على أن الحبل كان متينا وإلا لكنت هويت الى قاع هذه البحيره الملتهبه أخرجت خنجرا جعلت اضرب به بين هذه الصقور المأسية واضع داخل قميصي كلما احصل عليه حتى اصبحت ثقيل الوزن اصبح ضغط الحبل على وسطي شديدا فوضعت خنجري في مكانه صرت اجذب جسدي إلى اعلى بكتاه يداي من خلال الحبل كان جهدا مضنيا استطعت بعد تعب ومشقه ان اصل الى فتحه المغاره استلقيت على أرض سرداب لاستريح قليلا من التعب اخرجت قطعا من الماس انظر اليها رايتها تضيء ظلام السرداب احسست بفرحه غامره لنجاحي في هذه المغامره المثيرة ولحصولي على هذا الماس النادر بدأت الزحف إلى اعلى حتى وصلت إلى الكهف كان سكانه لا يزالون نياما فككت الحبل من وصل اخرجت كل ما معي من الماس ووضعته تحت حاشية الفراش الذي انام عليه استلقيت فوق الفراش وسبحت بأفكار بعيدا بعيدا جدا بهدء الاحتوان النوم شاهدت في أحلام اني قد عدت الى مدينه بغداد واهل المدينه كلهم في استقبالي لكني صحوت من نومي وأفقت من احلامي لأجدني داخل الكهف وفي اسفل فراشي كنز لا يقدر بما مضت عده ايام وأنا افكر في وسيلة للخروج من الكهف والجزيرة كلها والعوده إلى بلادي هذاني تفكيري في النهاية إلى أن أصنع مركبا صغيرا بمساعده هؤلاء الناس كان قد صارت بيني وبينهم ألفة كبيرة اصبحت استطيع التفاهم معهم جيدا بالاشاره و ببعض كلمات تعلموها مني وبما اني صرت زعيمهم فلن يخالفوني امرا كان كل ما ارجو منهم اني اتركوا حياه الكهف وينزلوا من فوق الجبل ليعيشوا على أرض الجزيرة لكن خوفهم من وحوش الجزيرة كان يمنعه من ذلك مرة اثره مرة كنت اصحبهم إلى الأرض فنجمع من ثمارها والى الانهار لنصيد من اسماكها حتى اصبحوا بعد ذلك يسعدون ويبهجون كلما نزلوا من الجبل استطعت في النهاية أن أجعلهم يتركون هذا الكهف ويصطحب اولادهم ونساءهم إلى أرض الجزيره بعد أن بنوا اكواخ لهم تحميهم من شر الوحوش كما صنعوا لي كوخا كبيرا صار بمثابه قصر الحاكم ومن عجب انهم يقفون على بابه الحراسة صارت حياتي معهم على الجزيره هانيه اكتشفت انهم قوم طيبون وان دل مظهرهم على غير ذلك بل اني اخذت اميل للحياه معهم إلى الابد بعيدا عن الدنيا البعيده وغدر اهلها ولكن في بعض الاحيان أجد عندي شوقا إلى بلادي واحن إلى مدينتي وفي يوم من الايام رأيتهم يقبلون إلى القهوه وهم يصرخون ويلوحون بايديهم إلى ناحية البحر خرجت معهم وجريت إلى الشاطئ لارى مركبا كبيرا القى مرساته بعيدا عن الشاطئ يبدو ان اعلاه وقفوا يرقبون من بعيد وهم خائفون أن يتقدموا كانت فرحتي غامرة وسعادتي بالغة لرؤيتها أشرت لمن معي الا يخافوا وان لا ينزعجوا فاخبرتهم بان اهلي وعشيرتي جاءوا لزيارتي وعليهم ان يقوموا بواجب ضيافتها ثم اخذت الوه بيدي لركاب المركب وانادي عليهم أن يتقدموا وما هي الا بره حتى رايتهم يدلون بقارب إلى الماء نزل فيه بعض منهم فخذوا يجدفون إلى الشاطئ لم أنتظر حتى يصلوا إليها بل اندفعت إلى الماء اتجهت اليهم والقيت بنفسي داخل القارب فخذت احتضنهم وانا اقول مرحبا بكم مرحبا بكم في جزيرتي بينما كانوا هم مشدوهين امامي ثم سالتهم من اي البلاد انتم فقالوا بلسان عربي نحن من اهل الشام انتابتني فرحه غامره وقلت من اي بلاد الشام انتم فقالوا من اللابقيه فقلت اهلا بكم من جيران احباب وعرب شجعان انا من بغداد فقالوا اهلا بعد كان بعض الاقزام قد تجمع حولنا فرااهم ركاب القارب وتوجسوا منهم خوفا لكني طمئنتهم واخبرتهم بانهم قوم مسالمون وقفوا بعد ذلك على الشاطئ وأشاروا إلى من في المركب بإشارات المتفق عليها اقتربوا من الشاطئ والقوا المرسات ولازوا إلى البر جميعا بدأ التعارف بيني وبينهم ثم بينهم وبين الاقصاء نزل الجميع ضيوفا على الجزيرة يتمتعون بكرم الضيافه أخبرتهم بأني راحل معهم فرحبوا بي طلب مني ربان المركب أن يكون رحيلنا في قفلة من هؤلاء القوم اصحاب الجزيره الذين جعلوني زعيمًا عليهم ولن يكون رحيلي هنيئًا بالنسبه لهم وافق الرجل وقال لي كل جاهزًا باحمالك في خلال 3 ايام فقلت ليس معي من الاحمال إلا خرج كبير في الايام الثلاثه كان البحاره يحملون إلى المركب كل ما يلزم من زاد حتى اكتملت وفي الليل والقوم نياب تسللنا من الجزيرة مع ضوء القمر إلى سطح المركب رفعنا المرسات ونشر الشراع كم تلا بالهواء دفع بالسفينة إلى عرض البحر ولاحت من التفات إلى الخلف سال الدمع من عيني حزنا على فراق هؤلاء القوم الطيبين ولولا شوقي الى بلادي وحنيني إلى وطني لما تركتهم ابدا بدا المركب في طريقه تدفعه رياح طيبه وعنايه الله تحرسه حتى وصل الى شاطئ اللاذقيه بعد أربعة اشهر وعده ايام هناك طلبت من الربان أن يتجه بي وحدي الى مدينه البصره اعطيته ماسه كبيره من التي معي ففرح الرجل بها صار يشكرني ويدعولي قمر البحاره الا يغادر أحد منهم السفينه ما إن اتى مساء اليوم حتى كنا في طريقنا الى شاطئ البصره وصلنا بعد يومين 2 ومن هناك اخذت قافلة توجهت بها إلى مدينة بغداد وذهبت من فوري إلى السوق حيث متجر التفن الناس حولي واسرع إلي عمال يهنئونني بسلامه الوصول ثم توجهت الى القصر لاستريح من عناء السفر في المساء كان القصر كله في حالة من الفرحه والبهجه فقد جاء الناس من كل مكان يهنئونني وزادت بهجتي بوصول الخليفة الذي اتى بنفسه وحيانه سمع مني كل ما جرى وقبل أن يودعني قال لي لقد رزقت بولي العهد وستكون بمثابه الجد لهذا المولود الجديد قلت له يا مولاي بارك الله لك فيها وجعل مولده مولد السعد لكوب ولبلادنا الحبيب وهكذا كانت يا اخواني رحلتي السادسه وما صادفته فيها عدت منها بكنز اضفته إلى بقيه مالي بعد أن تصدقت بالكثير على الفقراء والمساكين كفأت عمالي وطابت لي الحياه بعودتي إلى مدينتي هذه اخواتي اخر رحلتي اذ اني بعد هذه الرحلة اقسم ان لا اغادر اهلي وبلدي ابدا كان سبب خروجي من بغداد هذه المره إلى بلاد الله الواسعه انني كنت اجلس في متجري ذات يوم وحضر الي احد التجار طلب إلي أن أصف له بلدا من البلدان التي سبق أن ذهبت إليها وصفتها له وصفا دقيقا جعل الرجل في غاية من السعادة والسرور وقد تعجبت لهذا فإن هذه البلده من البلدان الفقيره التي لا يحب الانسان رؤيتها ولا يصيب التاجر فيها ربحه سالته عن سر سعادته وفرحته فقال إن في هذه البلده كنزا لا يوازيه كنز في الدنيا هناك عشب من الاعشاب التي لو تعاطره الإنسان مرة واحده فان الشيخ قا المرض لا يعرفان طريقا اليها فقلت له لكني لم أشاهد هذا العشب ولم اسمع عنه هناك فقال الرجل ذلك لأنك لم تسال عنها ولان احدا لا يعرف سره فقلت وكيف عرفت انت هذا السر فاجاب اني رجل قارئ اجمع الكتب النادره من كل بلاد الدنيا وقد وقع في يدي كتاب قرات فيه عن هذا العشب وعن البلد الذي ينبت فيه فقلت له اذا ارجو ان تحضر لي منه بعد عودتك ان شاء الله فقال لي الرجل ولماذا لا تاتي معي وتاخذ منه ما تشاء فقلت له اني قد عاهدت نفسي على ان لا اترك مدينه بغداد ابدا مهما كانت الظروف فقال الرجل في ذهاء وخف ولكنك ربحت كثيرا من وراء سفرك وترحالك ففي رحلتك الأولى عدت بكنز السود الذي نخطف الاميره واعطاك والدها السلطان وأمها كثيرا من المال والهدايا وفي رحلتك الثانية عدت بقدر هائل من الماس والاحجار الكريمة بعد نجاتك من أرض الافاعي وثعابين الكبيره وفي رحلتك الثالثه عدت محملًا بأكياس من اللؤلؤ الذي لا نظير له وفي الرابعة ربحت من صنع سروج الخيل أموالًا طائلة وهدايا لا تقدر بمال وفي الرحله الخامسة عدت بكنز القراصنه اما الرحله السادسه فكانت إلى جزيرة الاقزام التي اخذت منها هذا الماس النادر الذي لا نظير له في الدنيا كلها اخذتني الدهشة وتعجبت من كلام الرجل الذي يعرف عني كل هذا فسالته من أين له علم بكل اموري فقال الرجل اني اجمع الكتب مثلما أجمع الأخبار واخبرك أنت يا سندباد يرويها كل الناس لذلك فاني سوف أسجلها في كتاب يروي اخبارك على مر الزمان لكن كنت أود أن تكون معي في هذه الرحله حتى يكون لدينا من الوقت ما يمكن أن تروي لي خلاله اكبر رحلاتك بالتفصيل وأنا أكتبها فقلت له استطيع ان اروي لك كل شيء هنا اما السفر فلا سبيل إليه ابدا بعد أن أقسمت على ذلك سكت الرجل بره ثم قال عندي عقيه فقلت ما هو قال استطيع تاجيل السفر لعده ايام وفي هذه الايام ترويلي كل شيء فقلت لا باس لا باس في هذا وما عليك إلا أن تحضر كل مساء إلى قصري فقال الرجل ولماذا لا تاتي أنت إلى قصري حتى استطيع أن أقدم لك واجب الضيافه فقلت له اني اجتمع كل ليلة بمجموعه من الأصدقاء تعودنا على قضاء شطر من الليلة في بهجه وسرور ولا استطيع أن أتركهم وأذهب إليك فقال الرجل في هذه الحمله أذهب إليك أنا اقلت أهلا بك في كل وقت مضى النهار وفي اليوم نفسه حضر الرجل إلى قصري مساء كان قد اجتمع عندي مجموعة من الاصدقاء والشعراء والعلماء قدمته اليهم واخبرتهم برغبته في اعداد كتاب يحوي رحلاتي ومغامراتي رحبوا جميعا بهذه الفكره واشاد بالرجل جلسوا جميعا يستمعون معه إلى حديثي الذي كان يدونه وعلى مدى سته ايام وانا اروي والجميع ينصت والرجل يكتب حتى وصلت إلى رحلة التاسعه كان الرجل يطلب إلي أن احدد له في روايتي الأماكن والبلدان التي مررت بها وذهبت إليها إلى أن وصلت إلى جزيرة الأقزام فقلت إني لم أعرف كيف وصلت إلى جزيرة الأقزام فبعد أن ألقى بي بحارة المركب في البحر لم أشعر إلا بسمك الدير يحملني على ظهره ويقذف بي أوقع هذه الجزيرة في النهاية طوى الرجل كتابه بعد أن رويت له كل كبيرة وصغيرة عن رحلاتي الست وفي صباحها حضر الرجل إلى متجري وأخبرني أنه سيرحل في الغد استحلفني أن أذهب معه إلى بيته لاشرف بنفسي على ما يجب أن يحمله معه في سفره وادلهه على طريق الرحله وامام الحاحه تركت متجري وذهبت معه إلى بيته فرايته بيتا لا باس به رايت الجمال واقف امام الدار والخدم يضعون فوقها الاحمال كان للضار بنا ان صغير مفروش بسجاد جميل الشكل وذو الصنع وعليه الوسائد التي تدل الوانها على ذوق جميل ما انجلسنا حتى امر بالطعام كان الوقت وقت غدا فحضر الطعام تسبقه رائحته التي جعلتني اقبل عليه بشهيه عظيمه اكلت حتى لم يعد في معدتي مكان لقمه أخرى ثم امر بماء الورد الممزوج بالسكر فجاء به الخادم كان باردا مثل الثلج شربت منه حتى اني لم اعد بعد اشعر بشيء افقت اني افقت الى نفسي لاجدني داخل هودج وسط قافله في الصحراء تعجبت من هذا ازحت ستار الهودج صرخت باعلى صوتي فوقفت القافله جاء التاجر مسرعا ومعه غلمانه وعبده فقلت له في غضب اين أنا؟ وما الذي جاء بي الى هنا فلم يجب الرجل إلا بإشارة الى غلمانه احاطوا بي من كل جهه ارغموني على شرب سائل جعلني في غيبوبه لم أفق منها إلا في سفينة تبعه تسير في بحر متلاطم الامواج وجدت نفسي مقيدا بسلاسل في يدي وقدمي انتابتني حيره وكف اخذت افكر فيما حدث فلا أجد سببا لما أنا فيها كنت من الضعف بحيث لا استطيع الحركه ناديت بصوت لا يكاد يخرج من فمي من شده ضعفي وهزالي سمعني احدهم فجاء بعد لحظه ومعه هذا التعجب سالت الرجل معاتبًا لماذا يفعل بذلك ذلك وانا ما فعلت معه سوءا فقال الرجل وقد ظهرت حقيقته انني يا سندباد ما فعلت هذا إلا لانك الوحيد الذي يعرف مكان الجزيرة لو كنت وافقتني على السفر فما كنت فكرت في هذه الحيله حتى تاورغمك عليه فقلت له اي جزيره تعني فقال جزيرة الاقزام التي بها المغاره التي تحوي الماس الذي لا نظير له في الدنيا فقلت للرجل ألم تكن تسألني عن جزيرة أخرى بها الأعشاب التي تريدها؟ فقال الرجل في سخرية. لم تكن قصة الأعشاب إلا حيلة لكي تأتي معي. وبعد أن فشلت فيها، جئتك بحيلة أخرى. وهي أن أكتب كتابا عن رحلاتك، حتى الصدرجتك إلى داري وأسقيتك هذا المخدر ليتم اختطافك. فقلت له: ولكنك نسيت أنني أخبرتك انني لا أعرف مكان الجزيرة ولولا الحوت الذي القى بي اليها كنت في اعماق البحر فقال الرجل متوعدا بل ستعرف مكانها يا سندباد وعندي من وسائل التعذيب ما يجعلك تتذكر جيدا ساترك الان لتفكر قال الرجل ذلك ثم انصرف ومن معه تركني وحيدا افكر فيما أنا فيها وقد امتلأت نفسي حن على هذا الرجل الافاك وخوفا من تهديده ولكن ماذا افعل وأنا فعلا لا أعرف مكان الجزيرة ولا كيفية وصولي إليها لم يمضي وقت طويل حتى عاد الرجل ومعه زبانية التعذيب وقال لي هل تذكرت مكان الجزيره ام اجعل هؤلاء يذكرونك بها اقسمت له اني لا أعرف مكانها وهنا أشار الرجل لهم اخذوا يضربونني ضربا مبرحا حتى فقدت وعيي ولم اعد اعي بشيء في اليوم التالي فعلوا بأكثر من الذي قبله حتى اوشكت على الهلاك فمتنعوا عني اخذوا في مداواه جروحي واطعامي حتى استردت عافيتي وجاء الرجل ليسالني ويتوعدني مره اخرى فقلت له اذا كنت تريد الجزيرة من أجل الماس فإن لدي منه الكثير فقد اعدني إلى بغداد واخذه كله ومعي كثير من المهل ضحك الرجل في سخرية وهو يقول اتظنني إلى هذا الحد من البلاهة والسذاجه حتى اعيدك إلى بلادك فتخبر الخليفه ويكون مصيري قطع رقبتي انك الان في قبضتي وتحت يدي واذا لم تدلني على مكان الجزيرة فاني سألقيك إلى البحر لتكون طعاما للاسماك ولن يكون لك مهرب مني أو من هذا المصير ثم تركني وذهب فقلت لا حول ولا قوه الا بالله ان القدر يئبى أن يتركني حتى بعد أن تركت السفر وعاهدت نفسي على عدم العودة اليها فهاه أنا وسط المحيط رقما عني واذا أجب الرجل لما يريد ساكون في قاع هذا المحيط ظللت حزينا أفكر والوم نفسي على ثقتي بالناس ولكن ليس بلوم انجو من هذا الهلاك قررت في قراره نفسي أن اجاري الرجل فيما يريد حتى يقضي الله أمره في شاني ولما جاء الرجل قلت له اني ساقبرك بمكان الجزيرة على أن يكون لي مما تاخذه منها نصيب النصف وعلى أن تعيدني إلى بغداد مرة أخرى فبدا السرور على وجه الرجل وقال لك عندي كل ما طلبت خرج إلى البحاره ليزف إليهم هاته البشره وكنت اعلم ان الرجل كاذب ومخادع وانه سيقتلني ولن يعيدني الى بغداد ابدا بعد أن ينال من الجزيره ما يريد لم يكن يدري اني اخدعه انا ايضا وأضمر له في نفس الشيء آخر مضت عدة ايام بعد أن فكوا قيودي وقفت على الدفة متخذا من النجوم دليلا على وجهتي أصبحت بعد ذلك المتحكم في وجهة سير السفينه حتى كان لي ما ارت استطعت أن أرى بعد عدة ايام من اخرى الجزيرة التي كنت انشدها ما أن راى الرجل الجزيرة؟ هو ومن معه حتى هللوا ورقصوا فرحين كنت اضحك في قرارة نفسي لأن الوحيد الذي أعلم ما بداخل هذه الجزيره فهي الجزيرة التي رأيت فيها الحيوانات الهائله والديناصورات المتوحشه والتي هربت منها متعلقا بطائر الرخ نزلنا إلى البر بعد أن ترك الرجل بعضا من البحاره على ظهر المركب توغلنا داخل الجزيره كنت اسير امامهم وهم خلفي احتوتنا الغابات الكثيفه والأشجار المرتفعة التي تصل فروعها إلى السماء ظللنا نسير حتى تعبت اجسامنا ولم تعد اقدامنا قادرة على حملنا جلسنا نستريح وجاء الرجل وجلس بجانب وهو يحذرني من أي خطر فقلت له انني معكم في هذه الجزيره التي لا مهرب منها الا اليكم ولكن امامنا يومان او ثلاثه من السير في هذه الغابات حتى نصل إلى الجبل الذي يسكنه الاقزح والذي فيه الكهف المنشود فقال الرشول وقد ظهرت علامات الرضا على وجهه الآن فهمت أنك رجل عاقل يا سندباد فضحكت وأنا أقول في نفسي بل انني ذكي ايضا في اليوم التالي خرجنا من غابة الاشجار لتظهر لنا أرض واسعه ضمنت أني سأرى فيها هذه الحيوانات الهائله ولكني عجبت لعدم ظهورها لكني شاهدت على البعد جبلا هائلا الارتفاع أشرت نحوه وقلت هذا هو الجبل المنشود والراي عندي أن تدعني اتقدم اليه وحدي حتى أتحدث إلى الاقزام مثلا من أن يهاجموننا اذا راوكم جميعا فقال الرجل افعل ما تشاء واعلم أنني ساراقبك من بعيد تركتهم وتقدمت الى ناحيه الجبل وكان على بعد يوم من السير تقريبا كنت اسير في حذر خوفا من مصادفة أي حيوان وادعو الله أن يبتليهم بديناصور هائل يخلصني منهم وبينما أنا سائر رايت قبه بيضاء وسط فروع شجر كثيرة توجهت اليها واقتربت منها فظهرت لي حقيقتها فان فروع الشجر هذه كانت هي عش طائر الرخ الذي طار بي من هذه الجزيره إلى جزيرة أخرى وهذه القبه البيضاء لم تكن إلا بيضته وقفت أمامها افكر وأنا أنظر إليها مرة وإلى السماء مرة أخرى خوفا من مجيء الرخ على غفلة مني واتتني فكره جعلتني أعود إلى المجموعه مرة أخرى أخبرتهم بما رايت وبان هذه البيضه هي اعظم غذاء لهم اذا استطاعوا ان يكسروها كنت اهدف من ورائي هذا ان يهاجمهم الرق اثناء وقوفهم بجوارها اسرعوا جميعا ناحيه البيضه أمسك بعضهم بفروع الشجر والبعض الاخر جاء بالصخور اخذوا يقذفون بها البيضه ويضربونها بفروع الشجر حتى ظهرت الشروخ بجانبها وبدا لحمها يسيل على الأرض حاولت أن اتسلل من بينهم لاختبئ بين اشجار الغابه لكني فوجئت كما فوجئ الاخرون بصرخه مدويه هزت أرض الجزيرة وفضاءها وإذا بالطائر ينقض علينا وكانه جبل سقط من عليائه إلى الأرض سحق جمعا كبيرا منا تحت جناحه وبين مخالبه بينما فر الباقون وأنا معهم إلى داخل الغابه ظللنا نجري حتى عدنا الى الشاطئ حيث كان المركب راسيا توجهنا إليه وشرعنا في رفع المرسات وإطلاق الشراع لننجو بارواحنا ولما استوت السفينة فوق الماء بعيدا عن الشاطئ امسك بالرجل وقال إنك الآن تستحق الموت يا سندباد بهذه الجزيره ليست هي الجزيرة المطلوبه لقد جئت بنا الى هنا لتهلكنا ولكني ساقتلك قبل أن تفعل بنا ما فعلت في مكان اخر اخرج الرجل سيفه من غمده تقدم نحوي ليطيح براسي فإذا أصوات من السماء تنخلع لها القلوب وإذا بطائر الرخ ومعه طائر اخر وقد حمل كل منهما صخره هائله بين مخالبه سقطت الصخره الاولى بجوار المركب فاثارت جبلا من الماء حولنا وجاءت الثانية فوق المركب لتجعل منه اشلاءا فوق الماء وجدنا انفسنا جميعا بين الامواج ولم نكن قد ابتعدنا كثيرا عن شاطئ الجزيره اهدت اسبح نحوها بينما تعلق البعض بالواح خشب المركب واذا بالطائرين يهبطان ويختطفان اثنين هما يتهيمان هما في لمح البصر ويعودان إلى غيرهما جعلت أنظر إليهما واغوص في الماء كلما اقتربا حتى أتيا على الجميع اصبحت وحدي ولما اختفى الطائران تماما واصلت العوم حتى لامست رمال الشاطئ اسرعت لاختفي بين الأشجار خوفا من عوده الطائرين حمى الله على نجاتي من القتل ومن الغرق ومن الطيور لكني سرت وحيدا للمره الثانية على هذه الجزيره وكانه لم تمر علي هذه الاعوام الكثيره ضللت في مكاني بين الاشجار حتى جاء الليل جلست خائفا اترقب أي حركة وارهف السمع لاي صوت حتى جاءتني الأصوات المرعبه التي ذهبت بكل ما بقي لدي من قوة وامل في النجاة هذه هي اصوات الديناصورات. اعجبني اني لم اسمعها قبل ذلك حين كان القوم معي. لم يكن امامي الا ان افر الى الشاطئ واختفي خلف صخرة من صقوره. حتى اذا هاجمني شيء القيب نفسي إلى الماء. ومضى الليل ثقيلا بطيئا مشحونا بالخوف حتى غلبني النوم في النهايه إلى قبيل ظهر اليوم التالي. عندما صحوت دخلت الى الجزيره لاملاء معدتي من ثمارها ثم عدت الى مكاني قرب الصخره ارقب ضربات الامواج على الشاطئ وأتذكر كل ما مر بي في حياتي وكاني كتب علي ان احيا عمري كله في مواجهه الاخطار والاهوال لكني تمسكت بالامل حين تذكرت أن الله كان دائما يجانبني فلا ياس مع الحياه ابدا مرت الايام متعاقبه وأنا على حال لا يتغير غير اني في بعض الاحيان كنت أحاول أن اتجه إلى عش طائر الرق وأتعلق به كما فعلت قبل ذلك لكني في هذه المرة كنت خائفا من مجرد رؤيته ذات يوم كان الوقت ظهرا دعث الله الي بالفرج من عنده فقد شاهدت مركبا مقبلا نحو الجزيره لكني كنت خائفا من مهاجمة طائر الرخ قبل أن يصل إلى الشاطئ ما أن القى مرساته حتى اسرعت إليهم وتعلقت بحبل المرساة أثرت دهشة من فيها وأنا أصرخ فيهم قائلا ارفعوا مرساتكم وارحلوا من هنا وقد ظن ركاب السفينه انني مجنون حتى وقفت بينهم أخبرتهم بكل ما حدث ولكن ربان المركب كان رجلا حكيما ذا عقلن وفطنه فقال الراي عندي أن نبقى الآن حيث نحن حتى اذا هاجمتنا الطيور كنا بجوار الشاطئ وفي المساء نرحل تحت ستار الظلام فقلت له نعم الرقيات جلست بين ركاب المركب وكانوا جميعا من التجار ورويت لهم قصتي كامله ويبدو انني صرت مشهورا في كل البلدان والاقطار لانهم ما ان علموا انني السندباد حتى رأيتهم جميعا يلتفون حولي ويقولون انهم سمعوا عني الكثير كنت أنا في غير حاجة إلى اعجابهم وثنائهم وإنما كنت ارقب غروب الشمس وأنظر إلى السماء في كل الاتجاهات خوفا من هذه الطيور اللعينه ما ان غربت الشمس وبدا الليل وحل الظلام حتى انطلق المركب إلى عرض البحر وإلى حيث يقصدوا لم تكن وجهتهم إلى بغداد وانما كانوا ذاهبين الى بلاد الهند والسند ولما لم يكن معي شيء من المال او الاحمال فقد طلبت من الربان أن اعمل مع البحاره مقابل وجودي وطعامي ولكن الرجل كان كريما اصر علي ان اكون ضيفا محسسا وكان بقيه الركاب فيه مثل كرم الرجل اقتسموا طعامهم معي حتى وصلنا بسلامه الله إلى بلادهم وهناك وقفت على الشاطئ حائرا لا ادري إلى أين أذهب ولا أعرف إلى أين أمضي راني رجل طيب فسألني عن حال وسبب حيرتي اخبرته باني غريب عن هذه البلاد بعيد عن دياري وليس لي مكان آوي اليه فقال الرجل انا مثلك غريب عن هذا البلد ولكن من بلاد قريبه سارحل مع الفجر في قافلة فان شئت أن تأتي معي فستكون ضيفي على الرحب والسعه فقلت للرجل انا اطوع امرك وجزاك الله عني كل خير سرت معه حتى وصلنا إلى القافلة التي كانت تستريح في فجر اليوم التالي تحرك وأنا معهم ضيفا على الرجل الطيب الذي عرفت أنه من اكابر القوم في المساء كنا قد دخلنا مدينته توجهت معه الى قصر من اجمل ما راىت عيني استقبلنا خدمه وعبيده وجواري احسن استقبال في اليوم التالي كان الرجل يجلس في حديقه قصره فلما راني مقبلا عليه قام ورحب بي وقال لحنك قضيت الليله مرتاحا لا. فقلت جزاك الله كل خير لكن لا اعلم ماذا افعل بعد ذلك وانا ما تعودت ان اكون بلا نفع او عمل فقال الرجل ان شئت العمل فاعمل معي فقلت وماذا اعمل فقال الرجل اني املك الكثير من الاراضي والضياع وبجانب ذلك فان لي تجاره رائجه في كل البلدان كنت اتمنى ان يكون لي ولد اعتمد عليه ولكني لم أرزق الا بنتا واحده املي أن تكون مثل ولدي بعد ان رايت منك محاسن الخلق فقلت للرجل اني ولدك من الان ولن ترى مني الا كل خير تعلم انني كنت من اكابر التجار في بلدي وساباشر كل اعمالك وتجارتك عن طيب خاطر وهكذا مضت شهور وايام وقد طاب لي المقام في هذا البلد الجميل مع ذلك الرجل الكريم وذاتي هم وأنا جالس مع الرجل قال لي اعلم يا ولدي انني قد استرحت من العناء بفضل اخلاصك وكدك واملي أن تكمل سعادتي ويطمئن بالي وقصدي أن ازوجك ابنتي ليكون كل شيء لكما من بعدي فقلت للرجل إن هذا شرف كبير وامنيه عزيزة بالنسبه لي في ايام قليلة اقيم الافراح والليالي ملاح وزفت الي عروس في ابهى حللها وحليها وفي صبيحة يوم العرس جاءت أمها لتقدم لها ما تملك من حلي وجواهر وكانت شيئا كثيرا عشنا بعد ذلك في سعادة وهنا وقد حملت زوجتي فاكتملت سعادتي بالمولود المنتظر وثات يوم علمت بمرض والدي زوجتي اسرعت إلى زيارته غير أنه لم يلبث أن فارق الحياة بعد أن اوصاني بابنته شرعت في تجهيز الرجل إلى مثواه الأخيرة اجتمع أهل المدينة كلهم جاءت زوجتي وهي متعبه من الحمل اخذت تصرخ نادبه في رق ابيها وامها وأخبرتها بأن أمها امها بخير وان الذي مات هو والدها فقط فقالت الا تعرف ان الزوجه اذا مات زوجها تدفن حيه معه فقلت في دهشه ماذا تقولين قالت هذه عاداتنا فلا يجب أن يعيش زوج بلا زوجه ولا زوجة بلا زوج فقلت ما بالك اذا ماتت الزوجه ايضا يدفنون زوجها معها فقالت نعم صرخت قائلا هذا كفر وظلم حاولت جاهدًا أن أحول دون دفن أمها ولكن أهل المدينة لم يمكنوني من ذلك خرجت جنازة الرجل تتقدمها زوجته تتحلى بكل ما بقي لديها من حلي حتى وصلوا إلى بئر خارج المدينة عليه غطاء بأقفال كثيرة ففتحوا الأقفال ورفعوا الغطاء أدلوا جثة الرجل بالحبال إلى البئر وبعدها ربطوا المرأة وأدلو بها أيضًا ثم القى الحبال معها جاءوا بصندوق فيه خبز وماء وانزلوه الى المراه ثم احكموا الغطاء ووضعوا الأقفال انفض الجمع وكأن شيئا لم يكن اما انا فقد كنت في حالة من الذهول والحزن والحنق على هؤلاء الناس الذين لا دين لهم ولا حرمه عندهم اخذت زوجتي وذهبت الى داري كانت قد ناله منها الحزن فشعرت بألام الحمل وباتت طريحة الفراش مرت ايام وزوجتي مريضة حتى جاء يوم الوضع اسرعت إلى النساء اللاتي يتولين الولاده في هذا البلد طلبت إليه أن يسرعن إلى زوجتي علم كل من في المدينة بالامر علم كل من في المدينة بالامر أقبلوا يهنئونني ويتمنون أن يكون المولود ذكرا وبينما أنا جالس مع أكابر القوم في فناء الدار استمعت صراخا وعويلا علمت أن زوجتي فارقت الحياة قبل أن تضع مولودها ما أن عرفت الخبر حتى فقدت الوعي وغبت عن الوجود حين أفقْت من غيبوبتي كان الأمر أشد تهولا وقد وجدتهم قد جهزوا زوجتي للدفن وألبسون أفخر ثياب جمعوا كل ممتلكاتنا في صناديق وتحرك موكبهم وأنا معهم أقاوم بغير جدوى حتى وصلنا إلى فتحة البئر الذي هو مقبرة المدينة كنت أصرخ بين أيديهم أستعطفهم ولكن لم أجد في قلوبهم رحمة أو رفة لم أشعر إلا وهم يدلون بي إلى البئر ومايتلون الى بي صناديق اموالنا وعلينا وفي النهايه ادلوا بصندوق فيه ارغفه خبز وقدر فيه ماء وبعدها اغلقوا الفتحه رحلوا بينما كنت أنا أصرخ وأتضرع اليهم فلا سمع أو مجيب لم أكن اعلم أن الفاصل بين الحياه والموت وذلك الغطاء الذي وضعوه فحجب ضوء السماء وعزلني عن الدنيا لم استطع ان اصدق ان واحدا مثلي يمكن أن يموت بهذه البساطه فكم من مرة شاهدت الموت وقهرته تشبثا بالحياه ولكن في هذه المره أنا عاجز لا أقدر على شيء كل ما استطيع أن أجلس وانتظر الموت الذي سيأتي لا محاله فهذا المكان المظلم الخانق و رائحه العفنه وذلك الزاد الذي لا يكفي يوما واحدا لمن كانت له شهيده كل هذه العوامل تعجل بالموت وفوق هذا كله ذلك الرعب القاتل وأنا أرى نفسي وحيدا بين الاموات كل هذه الهواجس مرت بخاطري وأنا قابع في مكاني لا ارى شيئا من شدة الضباب نظرت إلى اعلى وكاني انشد أن ينخلع غطاء هذا الجب حتى أرى لون السماء ولكن هيات أن اراها بعيني ربما أصعد إليها بروحي عما قريب ان هو الا يوم او اثنان او ربما يكون الان فطالما سمعت أن المقابر تسكنها الاشباح والأرواح وأصحابها الذين لا يسمحون بوجود الاحياء معهم فلا بد انهم سيقتلونني لا بد انهم يرونني الآن ولا ارىهم وستاتيني ضرباتهم من أي مكان ما اروع حكمة الخالق في أن الإنسان لا يدري موعد نهايته اما من كان في مثل حالتي فهو ميت قبل أن يموت فما اصعب انتظار الموت كان المكان مظلما تنبعث منه رائحه عفنه وبعد أن اعتادت عيناي الظلامة رايت الكثير من الجماجم والهياكل البشريه رأيت ايضا عديدا من الصناديق الخشبيه والحديدية كانت المقبره عبارة عن كهف كبير فيه ممرات عده لكنها كلها تسبح في الظلام رأيت هذا كله وأنا قابع في مكاني خائف يائس حزين لم يكن امامي مفر من مصير المحتوم فانا الآن حي بين الأموات وقريبا جدا لن أختلف عن هذه الجثه التي بجواري هي جثه زوجتي لما نظرت اليها تذكرت حياتي معها كانت زوجة طيبه وكانت حياتي معها سعادة وهناء انسابت دموع حزنا عليها أو على نفسي لا ابلي لكني قررت ان ابتعد عنها في أي مكان اخر حتى لا اراها أخذت أذهب قليلا قليلا حتى لا اصطدم بشيء لا أراها إلى ان صرت على مقربة من أحد الصناديق الكبيره كان مغلقا بقفل في جانبه ويشبه الصناديق التي تحفظ في داخلها الكنوز والجواهر تذكرت على الفور كنوزي واموالي التي في قصر ببغداد وقلت ماذا ينفع المال الان وهذه الصناديق الكثير المتناثر حولي مع حياتي لاصحابها هل وهبتهم الحيئات كل صناديق المال والحلي كما هي اما الصناديق التي فيها الخبز وقدر الماء فخاويه تذكرت أنهم ادلوا معي بصندوق فيه بعض الارغفه وابريق من الماء تساءلت لماذا يفعلون ذلك هل من أجل أن يطيل عمر الانسان يوما او اثنين ولماذا لماذا لا يزهقون روحه قبل أن يضعوه في هذا الشب هل يعتقدون أن الإنسان يمكن أن يشعر بالجوع أو تكون له شهية الطعام في هذا المكان انهم قوم جهلاء لا عقل لهم ولا دين لم يكن أمام أي امل في النجات اذ ان سقف المقبره مرتفع كثيرا وعليه غطاء فيه عدة اقفال وجوانب المغاره كلها من الصخور الصلبه امامي سواء أن استلقي بجسدي على الأرض وأنتظر مصيري استلقيت على الأرض اغمضت عيني واستسلمت لقضري وما هي الا لحظات حتى سمعت قرقعة وبعدها ارتج المكان كله سقطت عدة سقور حولي اهتزت الأرض هزات عنيفة وسقطت سقور أخرى شعرت بأن الأرض تميد بي وتنشق بينما جوانب المقاره تكاد تتفتت وفجاه هدأ كل شيء عرفت انها هزه ارضيه زلزال اصاب هذا البلد الذي كان دائما عرضه للزلازل تمنيت لو أن احد الصخور التي سقطت كانت سقطت فوقي وازهقت روحي حتى استريح من هذا العذاب لم تمض لحظات حتى عاد الزلزال مرة أخرى وفي هذه المرة كان قويا لدرجه جعلتني اقفز من مكاني بعد أن رأيت الأرض تتشقق حولي وتبتلع ما عليها بينما تتساقط الصخور من كل مكان حتى خلت أن المغارة سوف تسقط كلها فوق راسي هاجمني دخان كثيف من فتحات المغاره كاد يخنقني وضعت ملابسي على انفي وصرت اسعل بشدة حتى كاد ينفجر حلقي وبعد ذلك هدأ كل شيء لكن نفسي لم تهدأ فقد توقعت أن يعود الزلزال مرة أخرى والعجيب أني اغشى اصابتي نسيت أني انتظر حتم إنها غريزة حب البقاء والخوف من الاخطر لم يهدئ الحال ويذهب الغبار حتى رايت عجبا رأيت ضوء الشمس يتسرب من خلال أحد سراديب بالمقارة فلقد شعرت بالهواء استنشقت نسمته اسرعت الخطى إلى ناحية السرداب نظرت لارى فتحه في جانبه تطل منها السماء وتنبعق منها اشعه الشمس هللت فرحا بدات اقفز في الهواء لعلني استطيع الوصول اليها لكنها كانت بعيده عني كثيرا ومع هذا فلم ايأس فكرت سريعا وهدان تفكيري الى ان اصنع شيئا يو منها اخذت أجمع الصخور المتناطرة في أرجاء المغارة وأضعها فوق بعضها حتى احسست بالتعب ومن الغريب اني شعرت بالجوع ذهبت إلى صندوق طعامي اخذت منه الارغفة اكلتها بشهية ثم شربت من قدر الماء بعدها واصلت جمع الصخور مرة اخرى لكن الشمس كانت قد غابت وحل الظلام اصبح من المتعذر أن اعمل جلست ارجأت العمل لليوم التالي كان الامل في النجاح قد اعطاني قوة وملأني بهجة فلم اعد اشعر بالخوف من هذه الاجساد التي حولي بل استلقيت على جنبي واسلمت نفسي للنوم إلى صباح اليوم التالي عندما استيقظت اسرعت في العمل بكل همة ونشاط الى ان صنعت تلال من الصخور على قريبا من فجوه المغارة صعدت عليها اخرجت راسي من الفتحه لأرى اجمل صورة في حياتي وهي صوره البحر كان البحر ممتدا تحت سفح المغاره وكان الحياة تشرق علي من جديد اسرعت بالخروج وقفت على صخرة أنظر حولي وأتدبر امري فلم أجد سوى البحر ولا شيء اخر لقد نجوت حقا من هذه المقبره ولكن ما حيله في النجات من هذا البلد لا اعلم جلست افكر لعلني اهتد الى حيله تنجيني مما أنا فيها لكن لم اهتد إلى شيء بل جعلني نسيم البحر وهو اشعر بالجوع لم يكن حولي شيء يمكن أن اقتات به واشبع جوعي تذكرت ما بقي معي من ارغفه الخبز بالامس ولكنني لم أكن أريد العوده إلى داخل المغارة لكن حاجتي للطعام والماء جعلتني أعود رغم اني دخلت اخذت الارغفه وقدر الماء ثم خرجت إلى حيث كنت جلست اكل وافكر فيما يمكن أن يحدث لي بعد ذلك نظرت الى اعلى لأجد المغارة مرتفعه لكن من السهل الوصول الى قمتها تملكني الخوف من أن يراني أحد من اهل المدينة ان يمسك بي مره اخرى ولا أعلم ماذا سيكون مصيري لكني قلت استطيع أن اتسلل في الليل واهرب من هذه المدينة إلى المدينة التي نزلت فيها السفينه ولكن ماذا أفعل هناك وأنا لا املك مالا ولا أحمل زادا تذكرت أن مال كله هو مال زوجتي في صناديق داخل المقبره قد استطيع بهذا المال أن استاجر سفينة اذهب بها الى بغداد اسرعت من فوري إلى داخل المغارة دلفت من السرداب إلى المقبرة سمعت اصواتا ورايت ضوءا نظرت إلى مصدره لارى فتحه المقبره منزوعه الغطاء وجمعا من الناس حولها تواريت بسرعة داخل السرذاب خوفا من أن يروني ويعلم اني لازلت زلت وقفت في مكان ارقب ما يحدث فرأيتهم يدلون بجثة إلى اسفل حتى إذا استقرت على الأرض تنقل الحبال تسقط موقعها ثم بعد ذلك انزلوا شخصا اخر لم انتظر حتى أشاهد ما يحدث وإنما اسرعت بالفرار إلى خارج المغاره جلست افكر مرة أخرى بعد أن فشلت حيلتي التي كنت دبرتها احسست بالحزن لمصير هذا المسكين الذي كنت مثله منذ ايام تمنيت أن اعاونه واخرجه لكني خفت من أن يفتح لم أجد امامي سوى ان اسد التي خرجت منها حتى لا يتوصل إليها واتركه لمصيره وبعد عده ايام يكون قد فارق الحياة فاعود لاخذ المال لم يمضي وقت كثير على خروجي حتى شعرت بالجوع والعطش اصبحت في حالة لا يمكن معها البقاء يوما أو يومين بغير طعام او شراب وقد استطيع أن اظل بلا طعام لكني لا استطيع أن اتحمل الضمى لم يكن امامي من سبيل إلا أن أعود إلى المغاره ثم المقبره لاشارك الشخص طعامه وشرابه وانقذه أيضا من مصيره المحتوم وهكذا عدت إلى الفتحه ازحت الصخور عنها دلفت إلى الداخل هي اجد امراه على الأرض بجوار الجثه الجديدة وبجوارها صندوق عرفت منهما صندوق الخبز والماء حمدت الله على أن المراه قد فارقت الحياه بهذه السرعه قبل أن تأكل أو تشرب من الصندوق فقد كان الخبز والماء كما هما لم تمسهما يد اخذت الارغفه وقدر الماء أمممت بالخروج لولا أنني سمعت أنينا خافضا ينبعث من المرأة المسجدة أمامي نظرت إليها بدهشة انتابتني رعشة من الخوف اقتربت منها في حذر لأجدها تتنفس وقفت حائرا لا أدري ماذا أفعل هل أتركها وأذهب ولكن أخذتني الشفق عليها تذكرت حالي حين كنت مثلها جلست إلى جوارها القيت على وجهها قطرات من الماء جعلتها تفيق وتفتح عينيها لكنها اصيبت بضعر وهلع لرؤيتي اخذت أهدئ من خوفها واتلطف في الحديث معها حتى عرفت امري وكل ما حدث لي حينئذ ظهر السرور على وجهها وشكرت الله على نجاتها همت بالوقوف لتخرج من المكان غير انها كانت ضعفه ومتعبه مما اضطرني الى حملها إلى خارج الكهف ما ان رات البحر وتنسمت هواه حتى دبّت الحياة في جسدها الواهن اضاء وجهها فبذا جميلا رقيقا كوجه الملائكه أو حوريات البحر انسني وجودها معي تحسست أنني استطيع أن اذلل كل الصعاب من أجلها وأني قادر على الخروج بها من هذا البلد الظالم تركتها وأسرعت إلى داخل المقبرة أحضرت الخبز والماء أكلنا وشربنا سوياً ثم أخبرتها بما كنت قد عزمت عليه فقالت ولكن كيف نرحل من هنا أخبرتها بأن علينا أن نتسلق هذا الجبل ونرحل إلى المدينة التي أتيت منها فقالت إن المدينة المقصودة بعيدة عن مكاننا ولن نستطيع الوصول إليها على أقدامنا اطمأنتها وقلت لها اني سأفعل من اجلها المستحيل حتى نصل سالمين. بدات أفكر في الوسيله التي تجعلنا نرحل بغير غناء أو تعب. فهداني تفكيري إلى أن آخذ المال من المقبره وأذهب إلى السوق لاشتري جوادين او ناقتين نسافر عليهما. وقد يعينني على هذا ما طرأ على وجهي من تغير بعد ان طالت لحيتي وشاربي. اصبحت منامي مختلفة عندي دي قبلا اسرعت من فور إلى المقبره جمعت المال من الصناديق اخذت من ملابس الاموات واكفانهم ما جعلته اياسا وضعت المال والحلي فيها بينما أفعل ذلك اذ واتتني فكره اخرى فهذه المقبره مليئه بالمال والذهب والحلي والكثير من الاحجار الكريمة التي كان يتحلى بها اغنيا البلده قبل أحلامهم فلماذا لا آخذ ما خف حمله وغلا ثمنه وفعلا اخذت من المال القدر اليسير بينما جمعت الذهب والحلي والجواهر حتى بلغ عدد الأكياس 10 أخرجت هذا كله وضعته بجوار المرأة أخذت من المال ما يكفي لشراء جوادين وخمسة جمال مع ما يلزم من طعام وشراب تسلقت الصخور حتى وصلت إلى سطحها فلاحه المدينه عن بعد اسرعت الخطى إلى أن وصلت الصوق اشتريت كل ما يلزمني من غير أن يعرف أحد من أنا عدت الى المراه بعد أن اوقفْت الجوادين مع الجمال الثلاثه في اعلى تعاونا في نقل الاكياس العشره لنضعها على ظهر الجمال ثم ركبنا الجوادين انطلقنا مع ستار الليل متوجهين إلى البلد الذي نريده ما إن وصلنا حتى استاجرت مركبا خاصا بي صار بنا على بركه الله إلى مدينة البصره التي وصلناها بعد سبعه اشهر وفي مدينة البصره خرجت مع قافله كبيرة إلى مدينة بغداد استقبلني الاصحاب والاحباب بالبهجه والترحاب عقدت قراني على المراه عند القاضي وفي يوم الزفاف حضر الخليفه مهنئا مستفسرا اما إذا كنت سأعاود السفر مرة أخرى ابتسمت وأشرت إلى زوجتي أجبت باني لن ابتعد عن هذه المراه طوال عمري اقسمت امامه على الا اغادر مدينة بغداد ابدا وكنت في هذه المرة جادا ومحقا في قولي فقد كانت هذه الرحلة هي آخر رحلاتي استقرب بالحال بعد أن انجبت زوجتي طفلين وما كل سعادتي يدونيا الى هنا اصدقائي ناتي على نهاية رحلات السندباد العجيبه اشكركم على طيب المتابعة والى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية